حدثنا مسدد حدثنا عبد الله بن داود عن هانئ بن عثمان عن ح م ي ض ة بن ت ي ا ب عن ي س ي ر ة أ خ ب ر ت ه ا أ ن النبي صلى الله عليه وسلم أ م ر ه ن أ ن يراعين بالتكبير و ا ل ت خ د ي ث والتثيل و أ ن يعتدن ب ا ل أ ن ا م ل ف إ ن ه ن مسؤولات مستنطقات

ا عن م ش ع عبد ط ا ء ن عن السائب ب ع الله بن عمرو قال ر أ ي ت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح قال ابن قدامه بيمينه حدثنا داود بن ا م ي ة حدثنا سفيان بن ع ي ي ن ة عن محمد بن عبد الرحمن مولاى ال ط ل ح ة عن كريم عن ابن عباس قال فرج رسول برة جوية وسلم وكان اسموها الله صلى الله عليه وسلم من عند جوية وكان اسمها برة فحول اسمها عند من

فخرج وهي في مصلاها ورجع وهي في مصلاها فقال لم تزالي في مصلاك هذا قال ت نعم قال قد قلت بعدك اربع كلمات ثلاث مرات

لو وزنت بما قلت لو سبحان الله وبحمد عدد نفسه وزنت وزنتهن بما ب س حدثنا ا الله ن و ب ح م ه عدد عرشه ومداد د خلقه كلماته ورضى وزنة نفسه ح عبد الرحمن بن ابراهيم حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا الاوزاعي حدثني حسان بن ع ط ي ة قال حدثني محمد بن ابي ع ا ئ ش ة قال حدثني ابو ه ر ي ر ة قال قال ابو ذر يا رسول الله ذهب اصحاب الدثور بالاجور يصل

ي قال و و م م ن ك ن ويطومون نصوم يتصدقون كما أموال بها وليس لنا مال ولهم فضول وليس به نتصدق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أ ب ا ذر أ ل ا أ ع ل م ك كلمات تدرك بهن من سبق ولا يلحقك من خلفك إ ل ا من أ خ ذ بمثل عملك قال بلى يا رسول الله قال تكبر الله عز وجل دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين

و ت حدثنا م ه ل ل ا ا ث ث ث و ي وتسبحه ث ل ث وثلاثين ا و ت مسدد ه إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت له ذنوبه ا بلا إلا لا الملك الحمد كانت مثل زبد البحر حدثنا زبد على كل ولو مثل قدير شريك شيء غفرت م قال حدثنا أ ب و معاويه عن ا ل أ ع م ش عن المسيب بن رافع عن وراد مولى المغيره بن شعبه ة عن

المغيرة ابن شعبة كتب م ع ا و ي ة الى المغيره بن ش ع ب ة اي شيء كان رسول الله

صلى الله عليه وسلم يقول إ ذ ا سلم من ا ل ص ل ا ة ف أ م ل ا ه ا ا ل م غ ي ر ة عليه وكتب إ ل ى م ع ا و ي ة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا إ ل ه إ ل ا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ذا الجد الجد معطي منعت منك محمد ينفع حدثنا أعطيت

ا بن عيشه قال حدثنا ابن علي ة عن الحجاج ا بن أ ب ي عثمان عن أ ب ي الزبير قال سمعت عبد الله ا بن الزبير على المنبر يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إ ذ ا انصرف من ا ل ص ل ا ة يقول لا إ ل ه إ ل ا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إ ل ه إ ل ا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون أ ه ل ا ل ن ع م ة و ا ل ر ع ا ي

الفضي و ا ل ن ا ء ا ل ح س ن ل ا إله إ ل ا الله م خ ل ي ن له ا ل د ي ن ولو ك ر ه ا ل ك ا ف ر و ن ح د ث ن ا محمد بن س ل ي م ا ن ا ل أ ن ب ا ر ي د ث ن ا ع ب د ة عن ش ان م ب ع ر و ة ع ن أبي ا ل ز ب ي ر ق ا ل كان ع بن د الله يوسف الثقفي ومن اراد ع ا ء زاد ف ي ه و ل ا ح و ل و ل ا قوة إلا بن ل لا إله إلا الله لا ا ع يوسف الثقفي ن ع

حدثنا مسدد وسليمان بن داوود العتكي وهذا حديث مسدد قال حدثنا المعتمر قال سمعت داوود القفاوي قال حدثني أ ب و مسلم البجلي عن زيد بن أ ر ق م قال

سمعت نبي الله صلى الله عليه وسلم يقول وقال سليمان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في جبر ص ل ا ة ه اللهم ربنا ورب كل شيء أ ن ا شهيد أ ن ك أ ن ت الرب وحدك لا شريك لك اللهم ربنا ورب كل شيء أ ن ا شهيد أ ن محمدا عبدك ورسوله أ ن ا شهيد أ ن العباد كلهم إ خ و ة اللهم ربنا ورب كل شيء

اجعلني مخلصا لك و أ ت لي في كل س ا ع ة في الدنيا و ا ل آ خ ر ة يا ذا الجلال و ا ل إ ك ر ا م اسمع واستجب الله أكبر, اكبر اللهم نور السماوات و ا ل أ ر ض قال سليمان بن داود رب السماوات و ا ل أ ر ض الله اكبر, أكبر, أكبر. حسبي الله ونعم الوكيل الله أ ك ب ر حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي ح د ث ن ابي عبد العزيز

أبي سلم عن بن أبي سلم عن عبد الرحمن الأعرج عن عبيد الله بن أبي أبي ابن عبد عبيد ابن ابن طالب علي سلم سلم الماجشون الرحمن الله قال عمه عن عن عن رافع عن علي بن أبي طالب قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إ ذ ا سلم من الصلاه قال اللهم اغفر لي ما قدمت وما أ خ ر ت وما أ س ر ر ت وما أ ع ل م ت وما أ س ر ف ت وما أ ن ت أ ع ل م به مني أ ن ت المقدم وانت المؤخر لا إ ل ه إ ل ا انت

محمد بن كثير أ خ ب ر ن ا سفيان عن عمرو بن م ر ة عن عبد الله بن الحارث عن طليق بن قيس عن ابن عباس قال كان وامكرني وامكر تنكر لك شاكرا لك النبي الله ولا وانصرني ولا ولا واهدني هدايا وانصرني اللهم اجعلني أعني تعن تنصر صلى عليه وسلم عليه عليه عليه إليه على عليه رب يدعو ويستر من ذاكرا

لك راهبا لك مطواعا اليك مخبتا او منيبا

رب تقبل توبتي واغسل حوبتي و أ ج د دعوتي وثبت حجتي واهد قلبي وسدد لساني واسلل سخيمه قلبي حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن سفيان قال سمعت عمر بن م ر ة ب إ س ن ا د ه ومعناه قال ويستر الهدى إ ل ي ولم يقل ه د ا حدثنا مسلم بن إ ب ر ا ه ي م حدثنا ش ع ب ة عن عاصم ا ل أ ح و ل وخالف

قال ابو داود ل ل ه بن ا ح عن ع ا ئ ش ة رضي الله عنها أ ن النبي صلى الله عليه وسلم كان إ ذ ا سلم قال اللهم أ ن ت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا ل ج ل ا ل و ا ل إ ك ر ا م قال أبو داود أبو

سمع سفيان م ن عمرو بن م ر ة قالوا ث م ا ن ي ة عشر حديثا حدثنا إ ب ر ا ه ي م بن موسى أ خ ب ر ن ا عيسى عن ا ل أ و ز ا ع ي عن أ ب ي عمار عن أ ب ي أ س م ا ء عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن النبي كان ينصرف من معنى الله إذا صلاةه استغفر ثلاث مرات قال اللهم فذكر معنا حديث عائشة رضي الله صلى عليه وسلم حديث رضي ثم فذكر

حدثنا النفيلي حدثنا مخلد بن يزيد حدثنا عثمان بن و ا ق ن العمري عن أ ب ي نصيره عن مولى لابي بكر الصديق عن أ ب ي بكر الصديق رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أ ص ر من استغفر و إ ن عاد في اليوم سبعين مره

قال مسدد في حديث في صفة وكانت له قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ن ه ليغان على قلبي و إ ن ي لاستغفر الله في كل يوم م ئ ة م ر ة حدثنا الحسن بن علي حدثنا أ ب و أ س ا م ة عن مالك بن مغول عن محمد بن سوقه عن نافع عن ابن عمر قال إن كنا لنعز الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد لرسول صلى عليه وسلم مرة في مئة

رب اغفر عمر مرة عمر مرة وتبع تواب بن بن بن أبي بن حدثنا إسماعيل حدثنا حفظ لي لك تشمي حدثني موسى أنت إنك قال سمعت ل ابي ل ن س ا ر بن ز يحدثني د مولى وسلم سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال سمعت أبي ي عن جدي أ ن ه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قال استغفر الله ا ل ذ ي

لا إ ل ه إ ل ا هو الحي القيوم

وأتوب إليه غفر له وإن إليه له ل غفر فر كان من ا قد ز حدثنا هشام بن عمار حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا الحكم بن مصعب حدثنا محمد بن علي بن عبد الله بن عباس عن أ ب ي ه أ ن ه حدثه عن ابن عباس أ ن ه حدثه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا

كل هم فرج ورزقه من فرج حدثنا ي يحتفل ث لا مسدد حدثنا عبد الوارث و حدثنا زياد بن أ ي و ب حدثنا إ س م ا ع ي ل المعنى عن عبد العزيز بن س ه ي ب قال س أ ل ق س ا د ة أ ن س اي د ع و ة كان يدعو بها رسول الله صلى الله عليه و سلم أ ك ث ر قال كان أكثر دعوة يدعو بها اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسن دعوة يدعو في

وفي ا ل آ خ ر ة حسنه وقنا عذابا وزاد زياد وكان أ ن س إ ذ ا أ ر ا د أ ن يدعو ب د ع و ة دعا بها و إ ذ ا أ ر ا د أ ن يدعو بدعاء دعا بها ح د ن فيها حدثنا يزيد بن خالد الرملي حدثنا ابن حدثنا عبد الرحمن بن شريح عن أبي أمامة بن بن حلي عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله حلي رسول صلى عليه وسلم من سأل الله شريح أبي سهد أبيه

ع ب ا د صادقه

بلغه الله منازل الشهداء و إ ن مات على فراشه حدثنا, حدثنا ابو ع و ا ن ه عن عثمان بن ا ل م غ ي ر ة الثقفي عن علي بن ر ب ي ع ة ا ل أ س د ي عن أ س م ا ء ا بن الحكم الفزاري قال سمعت ع ل ي رضي الله عنه يقول كنت رجلا إذا سمعت من نفعني منه أن سمعت رجلا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا نفعني الله إذا حديثا بما شاء أن ينفعني

و حدثني أحد أ ح من ص ابو ه استحلحته فإذا قال حلفني صدقته ح د ث ن ي أ بكر و ب و صدق أ ب و بكر رضي الله عنه أ ن ه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول ما من عبد يذنب ذنبا فيحسن الطهور ثم يقوم فيصلي ركعتين ثم يستغفر الله إ ل ا غفر ا له ل له الآية والذين هذه ثم قرأ إذا

فعلوا ا حدثنا ش ة او ظلموا انفسهم ذكروا الله الى الايات اخر ح عبيد الله بن عمر بن ميسره حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ حدثنا حيوه بن شريح قال سمعت ع ق ب ة بن مسلم يقول حدثني ابو عبد الرحمن الحبلي عن ا ل ص ن ا ب ح عن معاذ بن جبل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اخذ بيده وقال يا

والله إني والله لأحبك لأحبك إني إني فقال أ و ص ي ك يا معاذ لا ت د ع ن في دبر كل صلاه تقول اللهم أ ع ن ي على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وأوصى بذلك وأوصى أبا عبد الرحمن حدثنا محمد بن سلمة حدثنا ابن وهو أبا أن حنين بن أبي الصنابخي الصنابخي بذلك به عبد بن ابن بن بن معاذ الرحمن سلمة المرادين الليك محمد عن سعد حدثنا حدثنا حنين حكيم

حدثه رباح عن علي بن رباح عن ع بن عامر قال ب بن ة ع م ر ق ا أ م رسول ن ي ر الله صلى الله عليه وسلم أ ن أ ق ر أ بالمعوذات

حدثنا احمد بن علي بن سويد السدوسي حدثنا ابو داود عن إ س ر ا ئ ي ل عن ابي إ س ح ا ق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعجبه ان يدعو ثلاثا ويستغفر ثلاثا حدثنا مسدد

ف ا س م ا ء بنت عميس قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ل ا أ ع ل م ك كلمات تقولينهن عند الكرب أ و في الكرب الله

الله ربي لا شيئا به ربي أشرك قال أ ب و داود هذا هلال مولى عمر بن عبد العزيز وابن جعفر هو عبد الله بن جعفر حدثنا موسى بن إ س م اسماعيل ع عن وعلي ي زيد ل حدثنا حماد عن ثابت وعلي بن و ع عن ع ي الجريري د أبي ث ن النهدي أن أبا ا ل أ موسى ش ر ق ا كنت دنوا من المدينة تبر الناس مع وسلم فلما عليه ورفعوا رسول سفر تبر الله صلى الله في

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

يا أ ي ه ا الناس إ ن ك م لا تدعون أ ص م ولا غائب ان الذي تدعونه بينكم وبين أ ع ن ا ق ركابكم ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ي الا أبا أبا ألا ادلك على كنز من كنوز ا ل ج ن ة فقلت وما هو قال لا حول ولا ق و ة إ ل ا بالله حدثنا مسدد حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سليمان ا ل س ي م ي عن أبي ع ث م ابي ن عن أ موسى

أنهم كانوا مع النبي عليه فقال النبي الله صلى الله عليه وسلم انكم لا تنادون اصم ولا غائب ثم قال يا عبد الله بن قيس فذكر معنا حدثنا أبو صالح محبوب بن موسى أبو إسحاق بن أخبرنا أبو أبو موسى

عن عاصم عن أبي عثمان عن أبي أبي وقال س ى بهذا الحديث و فيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أ ي ه ا الناس اربعوا على أ ن ف س ك م حدثنا محمد بن رافع حدثنا أ ب و الحسين زيد بن الحباب حدثنا عبد الرحمن بن شريح الاسكندراني حدثني أ ب و هانئ الخولاني أ ن ه سمع أ ب ا علي الجندي أن رسول وسلم الله صلى الله عليه

صلى الله عليه وسلم قال من قال رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد رسولا وجبت له ا ل ج ن ة حدثنا سليمان بن داود العسكي حدثنا إ س م ا ع ي ل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أ ب ي ه عن أ ب ي ه ر ي ر ة أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى علي واحدة صلى علي الله عليه عشرى واحدة

قال يقولون ب ل ي قال إ ن الله تبارك وتعالى

حرم حدثنا ويحيى الرحمن الأرض عمار عليكم هشام وسليمان على عبد الأنبياء صلى الله حدثنا هشام بن عمار ويحيى بن الفضل أجساد بن بن بن قالوا حدثنا حاتم بن إ س م ا ع ي ل حدثنا يعقوب بن مجاهد أ ب و ح ز ر ة عن ع ب ا د ة بن الوليد بن ع ب ا د ة بن الصامت عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ت د ع و على أ ن ف س ك م ولا ت د ع و على أ و ل ا د ك م

ولا تدعوا على خدمكم ولا تدعوا على أ م و ا ل ك م لا توافقوا من الله تبارك وتعالى س ا ع ة نيل فيها عطاء

فيستجيب لكم قال أ ب و داود هذا الحديث متصل ع ب ا د ة بن الوليد بن ع ب ا د ة لقي جابرا حدثنا محمد بن عيسى حدثنا أ ب و عوانه عن الاسود بن قيس عن نبيح العندي عن جابر بن عبد الله أن امرأة للنبي النبي قالت الله فقال الله الله وسلم وسلم صلى عليه صل علي وعلى زوجي فقال النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليك وعلى زوجي زوجك

حدثنا رجاء بن المرجى حدثنا النضر بن شميل اخبرنا موسى بن ثروان حدثني طلحه بن عبيد الله بن ك ر ي ل حدثني ت ام الدرداء قالت حدثني سيدي ابو الدرداء انه سمع رسول الله صلى الله عليه سمع رسول وسلم صلى ي قالت و ل دع ر ل لاخيه الغي بغفر ق الملائكة امين ولك بمثل حدثنا احمد ولك بمثل ابن ابن حدثنا ابن وهو السرح عمر

حدثني عبد الرحمن بن زياد عن أ ب ي عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو بن العاق أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إ ن أ س ر ع الدعاء إ ج ا ب ة د ع و ة غائب لغائب حدثنا مسلم بن إ ب ر ا ه ي م حدثنا هشام الدستوائي عن يحيى عن أ ب ي جعفر عن أ ب ي هريره ة أن النبي ا صلى ل ل عليه دعوات وسلم قال ثلاث دعوات مستجابة لا مستجابات شك

ك فيهم د ع و ة الوالد و د ع و ة المسافر و د ع و ة المظلوم

حدثنا محمد بن المثنى حدثنا معاذ بن هشام حدثني أ ب ي عن ق ت ا د ة عن أ ب ي ب ر د ة بن عبد الله أ ن أ ب ا ه حدث أ ن النبي صلى الله عليه وسلم كان إ ذ ا خاف قوما قال اللهم إ ن ا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم حدثنا عبد الله بن مسلمة وعبد الرحمن بن مقاتل ومحمد عبد وعبد بن القعنبي بن القعنبي بن الله مقاتل قالوا المسلمة مسلمة عيسى الم

واحد. قالوا حدثنا عبد الرحمن بن أ ب ي الموال حدثني محمد بن المنكدر انه سمع جابر بن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخاره كما يعلمنا السوره من القران

و أ س أ ل ك من فضلك العظيم ف إ ن ك تقدر ولا أ ق د ر وتعلم ولا أ ع ل م و أ ن ت علام الغيوب اللهم إ ن كنت تعلم أ ن هذا ا ل أ م ر يسميه بعينك الذي يريد خير لي في ديني ومعاشي ومعادي و ع ا ق ب ة أ م ر ي فاقدره لي ويسره لي وبارك لي فيه اللهم و إ ن كنت تعلمه شرا لي مثل ا ل أ و ل

فاصرفني عنه واصرفه عني واقدر لي الخير حيث كان ثم ردني به أ و قال في عاجل أ م ر ي و آ ج ل قال ابن م س ل م ة وابن عيسى عن محمد بن المنكدر عن جابر

حدثنا عثمان بن أ ب ي شيبه حدثنا وكيع حدثنا إ س ر ا ئ ي ل عن أ ب ي إ س ح ا ق عن ع م ر بن ميمون عن عمر بن الخطاب قال م م من من سمعت أبي قال سمعت أنا مالك ربما ع ت ر قال قال يقول كان أنس أبي بن

رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إ ن ي أ ع و ذ بك من ا ل ع ش ر والكسل والجبن والبخل

والهرارة. وأعوذ وأعوذ عذاب بك القبر بك من عذاب القبر. وأعوذ بك من م فتنة ا ل حدثنا ي ا والممى ح سعيد بن منصور و ق ت ي ب ة بن سعيد قالا حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن قال سعيد الزهري عن عمرو بن أ ب ي عمرو عن أ ن س بن مالك قال كنت أ خ د م النبي صلى الله عليه و سلم فكنت أ س م ع ه كثيرا يقول اللهم إ ن ي أ ع و ذ بك من الهم و ا ل غ ر

وذكر ل الزين وغلبت الرجال ع و بعض ما ذكره التلميذ حدثنا ا ل ق عن ب ي عن مالك عن أ ب ي الزبير المكي عن طاووس عن عبد الله بن عباس أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم هذا الدعاء كما بك بك بك يعلمهم من اللهم من جهنم من السورة القرآن عذاب عذاب القبر يقول إني أعوذ وأعوذ وأعوذ

من فتنة المسيح وأعوذ بك من فتنة حدثنا ابراهيم بن موسى الرازي اخبرنا عيسى حدثنا هشام عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها

حدثنا حماد أ خ ب ر ن ا إ س ح ا ق بن عبد الله عن سعيد بن يسار عن أ ب ي ه ر ي ر ة أ ن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول

اللهم إني أعوذ بك من الفقر والقلة والذلة أظلم أظلم من من إني أن أعوذ وأعوذ أو بك بك حدثنا ابن عوف حدثنا عبد الغفار بن داود حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن موسى بن ع ق ب ة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال كان بك نعمتك عافيتك دعاء الله الله اللهم زوال من إني من وسلم عليه أعوذ رسول وتحرير وفورتك صلى

جاءت وجميع نقمة حدثنا عمرو بن عثمان حدثنا ب ق ي ة حدثنا غ ب ا ر ة بن عبد الله بن أ ب ي سليم عن د و ي د بن نافع حدثنا أ ب و صالح السمان قال, قال أبو رسول هريرة إن ا ل ل صلى ه اني ل ل عليه وسلم ه ك ا د ع و يقول اللهم إني اعوذ ل ل ه م إني أ بك من الشقاق والنفاق وسوء ا ل أ خ ل ا ق حدثنا محمد بن العلاء

عن ابن إ د ر ي س عن ابن عجلان عن المقبري عن أ ب ي ه ر ي ر ة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إ ن ي أ ع و ذ بك من الجوع ف إ ن ه بئس الضجيع و أ ع و ذ بك من ا ل خ ي ا ن ة ف إ ن ه ا بئست البطانه قصيبة أبي أخي سمع أبا هريرة

يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إ ن ي أ ع و ذ بك من ا ل أ ر ب ع من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع حدثنا محمد بن المتوكل حدثنا المعتمر قال قال ابو المعتمر أ ر ى أ ن أ ن س بن مالك حدثنا أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول

اللهم إ ن ي أ ع و ذ بك من صلات لا تنفع

وذكر دعاء آ خ ر حدثنا عثمان بن أ ب ي ش ي ب ة حدثنا جرير عن منصور عن هلال بن يساف عن ف ر و ة بن نوفل ا ل أ ش ج ع ي قال س أ ل ت ع ا ئ ش ة أ م المؤمنين عما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو به قال كان يقول اللهم إ ن ي أ ع و ذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أ ع م ل

حدثنا محمد بن عبد الله بن الزبير وحدثنا أ ح م د حدثنا وكيع المعنى عن سعد بن أ و س عن بلال العبدي عن شثير بن شكل عن أ ب ي ه في حديث أ ب ي أ ح م د شكل بن حميد قال قلت يا رسول الله علمني دعاء قال قل, قل, قل اللهم إ ن ي أ ع و ذ بك من شر سمعي ومن شر ب ط ر ي ومن شر لساني ومن شر ق ل ب

ومن شر من ي حدثنا عبيد الله بن عمر

حدثنا مكي بن إ ب ر ا ه ي م حدثني عبد الله بن سعيد عن صيفي مولى أ ف ل ح مولى أ ب ي أ ي و ب عن أ ب ي اليسر أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو اللهم إ ن ي أ ع و ذ بك من الهدم و أ ع و ذ بك من التردي و أ ع و ذ بك من الغرق والحرق والهرم و أ ع و ذ بك من أ ن يتخبطني الشيطان عند الموت وأعوذ بك

واعوذ بك ان اموت في سبيلك مدبرا واعوذ بك ان اموت لذيذا

حدثنا إ ب ر ا ه ي م بن موسى الرازي أ خ ب ر ن ا عيسى عن عبد الله بن سعيد حدثني مولا ل أ ب ي أ ي و ب عن أ ب ي اليسر زاد فيه والغم حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا حماد أ خ ب ر ن ا ق ت ا د ة عن أ ن س أ ن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إ ن ي أ ع و ذ بك من البرق والجنون والجذام ومن س ي ء ا ل ا س ق ا حدثنا أحمد بن عبد

بيد الله أخبرنا بن أخبرنا الجريري عن أبي عن أبي الغداني الجريري سعيد الحدري الله غسان عن نظرة عن عوف قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ا ذ يا و م ل م س ج د ف إ ذ ابا هو ج ل من ل أ م ص ا ر يقال له أبو أ م ا م ة فقال يا أ ب ا أ م ا م ة ما لي أ ر ا ك جالسا في المسجد في غير وقت ا ل ص ل ا ة قال هموم لزمتني وجنون يا رسول الله قال رسول أفل

ل ا أ ل قلت ه ه أ ذ بلى ا ل وجل ه همك عز و ق ض عنك د يا ن ق ل ق رسول الله قال قل إ ذ ا أ ص ب ح ت و إ ذ ا أ ن ت ي اللهم إ ن ي أ ع و ذ بك من الهم و ا ل ح ز ن و أ ع و ذ بك من العجز والكسل و أ ع و ذ بك من الجبن والبخل و أ ع و ذ بك من غ ل ب ة الدين وقهر الرجال

قال ففعلت ذلك ف أ ذ ه ب الله عز وجل همي وقضى عني ديني

فوالله ما هو وجل ما إلا الله أن رأيت الله عز وجل قد شرح أبي بكر قال تعرفت أنه الحق قال ابو ل قال ح ق أ داود ورواه رباح بن زيد ورواه عبد الرزاق عن معمر عن الزهري باسنانه وقال بعضهم عقالا ورواه ابن وهب عن يونس قال عناقا

قال أ ب و داود قال شعيب بن أ ب ي ح م ز ة ومعمر وزبيدي عن الزهري في هذا الحديث لو منعوني عناقا وروى ع ن ب س ة عن يونس عن الزهري في هذا الحديث قال عناقا

حدثنا ابن ا ل س ر ح وسليمان بن د ا و د قالا اخبرنا ابن وهب اخبرني يونس عن الزهري هذا الحديث قال قال أبو بكر ان حقه اداء ا ل ز ك ا ة وقال عقالا

حدثنا عبد الله بن م س ل م ة قال ق ر أ ت على مالك بن أ ن س عن عمرو بن يحيى ا ل م ا ز ن ي عن أ ب ي ه قال سمعت أ ب ا سعيد ا ل خ ض ر ي ة ي قال و ل ق رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس ذ و ج صدقه وليس فيما دون خمس أ و اوثق صدق س فيما دون خمسة أ صدقه حدثنا أيوب بن محمد الرقي حدثنا بن الرقي أيوب

محمد بن, عبيد حدثنا إدريس بن يزيد الأودي عن ب ي د د ح ث ابي إدريس ن ز ي الأودي الجملي عن أبي البختري عن أبي د الطائد عن عمر عن عن بن مرة سعيد الخدري يرفعه إ ل ى النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خ م س ة أ و ث ق ز ك ا ة و ا ل و س ق ستون مختوما قال أ ب و داود أبو البختري لم يصنع من أبي سعيد حدثنا لم من محمد يصنع بن سعيد قدامة بن أعين

حدثنا جرير عن ا ل م غ ي ر ة عن إ ب ر ا ه ي م قال الوصف ستون طاعا مختوما بالحجاج حدثنا محمد بن بشار حدثني محمد بن عبد الله ا ل أ ن ص ا ر ي حدثنا فرد بن أ ب ي المنازل قال

سمعت حبيبا المالكي قال قال رجل لعمران بن حسين يا أ ب ا نجيب إ ن ك م لتحدثوننا ب أ ح ا د ي ث ما نجد لها أ ص ل ا في ا ل ق ر آ ن فغضب عمران وقال للرجل أ و ج د ت م في كل أ ر ب ع ي ن درهما درهم ومن كل كذا وكذا ش ا ة ش ا ة ومن كل كذا وكذا بعيرا كذا وكذا أ و ج د ت م هذا في ا ل ق ر آ ن

قال لا قال فعن من أ خ ذ ت م هذا أ خ ذ ت م و ه عنا و أ خ ذ ن ا ه عن نبي الله

صلى الله عليه وسلم وذكر أشياء وذكر ن حدثنا و هذا ح محمد بن داود بن سفيان حدثنا يحيى بن حسان حدثنا سليمان بن موسى أ ب و داود حدثنا جعفر بن سعد بن سمره بن جندب حدثني خبيب بن سليمان عن أ ب ي ه سليمان عن سمره بن جندب قال أ م ا بعد ف إ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج أن الصلاه

من الذي نعد الذي للبي حدثنا أ ب و كامل وحميد بن م س ع د المعنى أ ن خالد بن الحارث حدثهم

حدثنا حسين عن عمرو بن شعيب عن أ ب ي ه عن جده أ ن ا م ر أ ه اتت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها ا ب ن ة لها وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب فقال لها أ ت ع ط ي ن ز ك ا ة هذا قالت لا قال أ ي س ر ف ك أ ن يسورك الله بهما يوم ا ل ق ي ا م ة سوارين من نار قال فخلعتهما

ف أ ل ق ت ه م ا إ ل ى النبي صلى الله عليه وسلم وقال هما لله عز وجل ولرسوله حدثنا محمد بن عيسى حدثنا عتاب يعني ابن بشير عن ثابت بن عجلان عن عطاء عن أ م س ل م ة قال كنت أ ل ب س أ و ض ا ح ا من ذهب فقلت يا رسول الله أ ك ن ز هو فقال ما بلغ أ ن تؤدى زكاته فزكي فليس بكنز ا محمد بن

حدثنا عمرو بن الربيع بن طارق حدثنا يحيى بن ايوب عن عبيد الله بن ابي جعفر ان محمد بن عمرو بن عطاء اخبره عن عبد الله بن شداد بن الهاد انه قال دخلنا على عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقال

صلى الله عليه وسلم ف ر أ ى في يدي فسخات من ورق فقال ما هذا يا ع ا ئ ش ة فقلت صنعتهن اتزين لك يا رسول الله قال اتؤدين زكاتهم قلت لا او ما شاء الله

قال هو حسبك من النار حدثنا صفوان بن صالح حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا سفيان عن عمر بن يعلى فذكر الحديث نحو حديث الخاتم قيل لسفيان كيف تزكي قال تضمه إ ل ى غ ي ر ه حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا ح م ا د قال أ خ ذ ت من ث م ا م ة بن عبد الله بن أ ن س كتابا زعم

أ ن أ ب ا بكر كتبه ل أ ن س وعليه خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بعثه مصدقا وكتبه له ف إ ذ ا فيه هذه ف ر ي ض ة ا ل ص د ق ة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين التي أ م ر الله عز وجل بها نبيه صلى الله عليه وسلم فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطيها

ومن سئل فوقها فلا يعطه ي فيما دون خمس وعشرين من ا ل إ ب ل الغنم في كل خمس ذ و ج شاء ف إ ذ ا بلغت خمسا وعشرين ففيها بنت مخاض إ ل ى أ ن تبلغ خمسا وثلاثين ف إ ن لم يكن فيها بنت مخاض فابن لبون ذكر ف إ ذ ا بلغت ستا وثلاثين ففيها بنت لبون إ ل ى خمس و أ ر ب ع ي ن

ف إ ذ ا بلغت ستا واربعين ففيها ح ق ة ط ر و ق ة الفحم الى ستين ف إ ذ ا بلغت احدى وستين ففيها ج ذ ع ة إ ل ى خمس وسبعين ف إ ذ ا بلغت ستا وسبعين ففيها ابنتا لبون إ ل ى تسعين ف إ ذ ا بلغت احدى وتسعين ففيها ح ق ة ث ا ل ث

إلى عشرين ومئة فاذا ر ومئة زادت على عشرين ومئة ففي كل أربعين بنت لبون عشرين ففي ومئة حفة إ تباين أ س ن ا ن ا ل إ ب ل في فرائض الصدقات فمن بلغت عنده ص د ق ة الجذع ة وليست عنده ج ذ ع ة

وعنده حقه ف إ ن ه ا تقبل منه وان يجعل معها شاتين ان استيسرت ا له او عشرين درهما ومن بلغت عنده ص د ق ة ل حقه وليست عنده حقه وعنده جذعه فانها تقبل منه ويعطيه المصدق عشرين درهما او شاتين

ومن بلغت عنده بلغت د ص قال ة ح حق ق وليس وعنده عنده ابو ن ة ل ب ن فإنها قال تقبل أبو داود من ها هنا لم أ ض ب ط ه عن موسى كما أ ح ب ه ويجعل معها شاتين ان استيسرتا له أ و عشرين درهما ومن بلغت عنده ص د ق ة بنت ل ب و ن وليس عنده إ ل ا حقه ف إ ن ه ا تقبل منه قال أبو داود إلى

ويعطيه المصدق عشرين درهما او شاتين ومن بلغت عنده صدقه ابنه لابون وليس عنده إ ل ا بنت مخاط فانها تقبل منه

وشاتين أ و عشرين درهما ومن بلغت عنده ص د ق ة ابنه م خ ا ب وليس عنده إ ل ا ابن ل ب و ن ذكر ف إ ن ه يقبل منه وليس معه شيء ومن لم يكن عنده إ ل ا أ ر ب ع فليس فيها شيء إ ل ا أ ن يشاء ربها وفي ومئة ومئة ففيها فإذا ففي أربعين عشرين عشرين سائمة الغنم إذا كانت أربعين ففيها شات إلى عشرين ومئة فإذا زادت إلى على عشرين ومئة

فيها شاتان الى ان تبلغ مائتين فاذا زادت على مائتين ففيها ثلاث شياه الى ان تبلغ ثلاثمائه فاذا زادت على ثلاثمائه ففي كل مائه شات شاه ولا يؤخذ في الصدقه هرمه ولا ذات عوار من الغنم ولا تيس الغنم إ ل ا ان يشاء المصدق ولا يجمع بين مفترق

ولا يفرق بين مجتمع خ ش ي ة الصدقه وما كان من خليقين ف إ ن ه م ا يتراجعان بينهما ب ا ل س و ي ة ف إ ن لم تبلغ س ا ئ م ة الرجل أ ر ب ع ي ن فليس فيها شيء إ ل ا أ ن يشاء ربها وفي الرقه ربع العشر ف إ ن لم يكن المال إ ل ا تسعين و م ئ ة فليس فيها شيء إ ل ا أ ن يشاء ربها

حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي حدثنا عباد بن العوام عن سفيان بن الحسين عن الزهري عن ساله عن أبيه ق ابيه ل ت رسول الله صلى الله ع وسلم كتابة ص د قال ة فلم يخرجه إلى م يخرجه ع ه فقرنه بسيته به به فيه حتى حتى حتى قبض قبض أبو بكر قبض الإبلشاء فعمل فكان في عمر عشر من خمس وفي عمل ثم

وفي خمس عشرة شيا ثلاث وفي عشرين أربع وفي خمس وعشرين ف ي ابنه مخاض إ ل ى خمس وثلاثين فان زادت واحده ففيها ابنه لبون إ ل ى خمس واربعين فاذا زادت واحده ففيها حقه إ ل ى ستين فاذا زادت واحده ففيها جذعه الى خمس وسبعين فإذا زادت واحدة

فان ف ي ه ب ت تسين ا فإذا زادت واحدة ففيها لبون إلى إلى ومئة حقتان عشرين فإن كانت ا ل إ ب ل أ ك ث ر من ذلك ففي كل خمسين ح ق ة وفي كل أ ر ب ع ي ن ابنه لبون وفي الغنم في كل أ ر ب ع ي ن شاتا شات الى عشرين و م ئ ة ف إ ن زادت و ا ح د ة فشاتان إلى مئتين فإن مئتين ز الى د واحدة ت ع ا ل مئتين

ففيها ثلاث شياه إلى ثلاث مئة فان ف ي ه ثلاث ثلاث إلى شياه إ مئة ف كانت الغنم أ ك ث ر من ذلك ففي كل م ئ ة ش ا ة شاء وليس فيها شيء حتى تبلغ ا ل م ئ ة ولا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق م خ ا ف ة ا ل ص د ق ة وما كان من خليطين ف إ ن ه م ا يتراجعان بينهما ب ا ل س و ي ة ولا يؤخذ في ا ل ص د ق ة هرمه ولا ذات عين قال

وقال الزهري إ ذ ا جاء المصدق قسم ا ل ش ا ء أ ث ل ا ث ا ثلثا شرارا وثلثا س ي ا ر ا

وثلثا وسطا ف أ خ ذ المصدق من الوسط ولم يذكر الزهري البقر حدثنا عثمان بن أ ب ي ش ي ب ة حدثنا محمد بن يزيد الواسطي أ خ ب ر ن ا سفيان بن حسين ب إ س ن ا د ه ومعناه قال ف إ ن لم تكن ا ب ن ة م خ ا ب فابن ل ب و ن ولم يذكر كلام الزهري حدثنا محمد بن العلاء أ خ ب ر ن ا ابن المبارك عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال هذه نسخة

كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كتبه في ا ل ص د ق ة وهي عند آ ل عمر بن الخطاب قال ابن شهاب أ ق ر ا ن ي ه ا سالم بن عبد الله بن عمر فوعيتها على وجهها

وهي التي انتسخ عمر بن عبد العزيز من عبد الله, عبد الله بن عبد الله بن عمر وسالم بن عبد الله بن عمر فذكر الحديث قال ف إ ذ ا كانت احدى وعشرين و م ئ ة ففيها ثلاث بنات لبون حتى تبلغ تسع وعشرين و م ئ ة ف إ ذ ا كانت ثلاثين و م ئ ة ففيها بنتا لبون

وحقه حتى تبلغ تسع وثلاثين و م ئ ه فاذا كانت اربعين و م ئ ه ف ي ه ا حقتان وبنت لبون حتى تبلغ تسع واربعين و م ئ ه فاذا كانت خمسين و م ئ ه ف ي ه ا ثلاث حقاق حتى تبلغ تسع وخمسين و م ئ ه فاذا كانت ستين و م ئ ه ف ي ه ا اربع بنات لبون حتى تبلغ تسع وستين و م ئ ه

ف إ ذ ا كانت سبعين و م ا ئ ة ففيها ثلاث بنات لبون وحقه حتى تبلغ ت س ع ة وسبعين و م ا ئ ة ف إ ذ ا كانت ثمانين و م ا ئ ة ففيها حقتان وابنتا لبون حتى تبلغ ت س ع ة وثمانين و م ا ئ ة ف إ ذ ا كانت تسعين و م ا ئ ة ففيها ثلاث حقاق و ب ن ت لبون حتى تبلغ تسعى وتسعين فإذا كانت ومائة مئتي فإذا

ففيها أربع حقاق أربع أ وفي خمس أخذة السنين بنات لبون أي السنين وجدت و أي س ا ئ م ة الغنم فذكر نحو حديث سفيان بن حسين وفيه ولا ي أ خ ذ في الصدقه ه ل م ة ولا ذات عوار من الغنم ولا تيس الغنم إ ل ا أ ن يشاء المصدق حدثنا الله قال قال مالك عبد بن مسلمة وقول عمر رضي الخطاب

لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع هو أ ن يكون لكل رجل أ ر ب ع و ن شاه ف إ ذ ا أ ظ ل ه م المصدق جمعوها

لأن لا ي ك و ن فيها ي إلا شاء ولا ر ق بين الخليقين أن مستمع إذا كان لكل واحد منهما م ئ ة شاه وشاه فيكون عليهما فيها ثلاث ش ي ا ف إ ذ ا أ ظ ل ه م ا المصدق فرقا ا ل غنمهما فلم يكن على كل واحد منهما إ ل ا شاه فهذا الذي سمعت في ذلك حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي حدثنا زهير حدثنا أ ب و اسحاق

عن عاصم بن ض م ر ة وعن الحارث ا ل أ ع و ى عن علي رضي الله عنه قال زهير احسبه عن النبي صلى الله عليه وسلم أ ن ه قال

هاتوا ربع العشور من كل أ ر ب ع ي ن درهما درهم وليس عليكم شيء حتى تتم مئتي درهم ف إ ذ ا كانت مئتي درهم ففيها خ م س ة دراهم فما زاد ع ل ى حساب ذلك وفي الغنم في أ ر ب ع ي ن ش ا ة ش ا ة ف إ ن لم يكن إ ل ا تسع وثلاثون فليس عليك فيها شيء وساق وفي الغنم مثل الزهري قال وفي البقر صدقة مثل كل في

ثلاثين سبيع وفي, وفي الابل أ ر ب ع على ي وليس ن مسنة ل ل ع و وفي ا ا م شيء إ فذكر صدقتها كما ذكر الزهري قال وفي خمس وعشرين خ م س ة من الغنم ف إ ذ ا زادت و ا ح د ة ففيها ا ب ن ة م خ ا ب ف إ ن لم تكن بنت م خ ا ب فابن لبون ذكر إ ل ى خمس وثلاثين ن بنت فإذا ففيها زادت واحدة و ب ل

الى واربعين فاذا خمس واحدة ففيها زادت ح قال ة طروقة ج م ثم ساق مثل ل الى الزهري قال تاق ستين حديث فاذا زادت و ا ح د ة يعني و ا ح د ة وتسعين ففيها حقتان ط ر و ق ت ا الجمل الى عشرين ومائه فان كانت الامل اكثر من ذلك ففي كل خمسين ح ق ة ولا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين م م ع

بين فشية مفترق الصدقة وفي ل ا تؤخذ الصدقة ولا ذات عوار ولا إلا أن يشاء المصدق وفي النبات ما سقطه هرمة الأنهار تيس العشر سقط السماء أن وفي ففيه الغرب سقى حديث عاصم والحارث ا ل ص د ق ة في كل عام قال زهير أ ح س ب ه قال م ر ة وفي حديث عاصم إ ذ ا

لن يكن في الإبل ابنة ولا ابن لبون يكن ابنة ابن في مخاف دراهم أو شاتان فعشرة أو حدثنا سليمان بن ز ا و و د المهري أ خ ب ر ن اخبرني ابن وهب أ جرير بن حازم وسمى اخر عن أ ب ي إ س ح ا ق عن عاصم بن ض م ر ة والحارث ا ل أ ع و ر عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم

ح ا ل فلا ي ادري فإذا لك عشرون وحال اعلي يقول فبحساب ذلك او رفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم وليس في مال زكاه حتى يكون لك عشرون دينارا

ح ت يحول عليه الحول إ ل ا أ ن جريرا قال ابن وهب يزيد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس في مال ز ك ا ة حتى يحول عليه الحول حدثنا إسحاق قد صدقة بن عون أخبرنا عوانس عن أبي عن عاصم بن عن عن من عاصم السلام قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عفوت عن الخيل والرقيق فهاتوا صدقة الرقة عمر علي عليه عليه عفوت أربع ضمرة وسلم رسول أبو أبي صلى كل

ه قال درهما و ي في تسعين س ومئة ابو ل قال غ ت مئتين خمسة زرائم ففيها أ ب داود روى هذا الحديث ا ل أ ع م ش عن أ ب ي إ س ح ا ق كما قال أ ب و عوانى و رواه شيبان أ ب و م ع ا و ي ة و إ ب ر ا ه ي م بن طهمان عن أ ب ي إ س ح ا ق عن الحارث عن علي عن النبي صلى الله عليه و سلم مثله قال أ ب و داود وروا حديث النفيدي شعبة وسفيان النفيدي حديث شعبة

وغيرهما <تصفيق> <تصفيق>

عن أبي إ س حدثنا ا عاصم ق قفوه عن عن علي لم يرفعوه أو قفوه على علي لم أو ح موسى بن إ س م ا ع ي ل حدثنا ح م ا د أ خ ب ر ن ا بهز بن حكيم وحدثنا محمد بن العلاء و أ خ ب ر ن ا أ ب و ا س ا م ة عن بهز بن حكيم عن أ ب ي ه عن جده أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في كل س ا ئ م ة إ ب ل في أ ر ب ع ي ن بنت ل ب و ن ولا يفرق إ ب ل عن حسابها

من أ ع ط ا ه ا مؤتجرا قال ابن العلاء مؤتجرا بها فله أ ج ر ه ا ومن منعها ف إ ن ا اخذوها وشطر ماله عزمه من عزمات ربنا عز وجل ليس لال محمد منها شيء حدثنا المثلي حدثنا أ ب و م ع ا و ي ة عن الاعمش عن أبي

عن معاذ أ ن النبي صلى الله عليه وسلم لما وجهه إ ل ى اليمن أ م ر ه أ ن ي أ خ ذ من البقر من كل ثلاثين سبيعا أ و ت ب ي ع ة ومن كل أ ر ب ع ي ن مسنه ومن كل حالم يعني محتلما دينارا أ و عدله من المعافر ثياب تكون في اليمن حدثنا عثمان باليمن ن أبي شيبة ونفيدي حدثنا ا ل ع إبراهيم

عن م ر و قال عن ع م عن ا ن بعثه ي صلى الله ل وسلم ي ه م ل ا حدثنا النبي ر و ن بن بن أبي زيد ا ز ر ق ا ء ح د ث ا أ عن عن الأعمش عن عن سفيان أبي وائل م صلى الله عليه وسلم إ ل ى اليمن فذكر م ث ل ا يابا اليمن لم ولا محتلما يذكر في في يعني ذكر تكون قال أ ب و داود ورواه جرير ويعلى ومعمر وشعبة وأبو جرير عوامل

و عن عن ي حدثنا مسدد حدثنا أ ب و عوانه عن هلال بن خباب عن م ي س ر ة أ ب ي صالح عن س و ي د بن غ ف ل ة قال

أ و قال أ خ ب ر ن ي من سار مع مصدق النبي صلى الله عليه وسلم ف إ ذ ا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ن لا ت أ خ ذ من ر ا ض ع لبن ولا تجمع بين مفترق ولا تفرق بين مجتمع وكان إ ن م ا ي أ ت ي المياه ف ي ن ترد الغنم فيقول ادوا صدقات أ م و ا ل ك م

فعمد رجل منهم إ ل ى ن ا ق ة كومى قال قلت يا أ ب ا ط ا ل ح ما الكومى قال ع ظ ي م ة السنانه قال

فأبى أن ي قال ب ل ه إ ن ي أ ح ب أ ن ت أ خ ذ خير إ ب ل ي قال ف أ ب ى أ ن يقبلها قال فخطم له أ خ ر ى دونها ف أ ب ى أ ن يقبلها ثم خطم له اخرى دونها فقبلها وقال إ ن ي آ خ ذ ه ا و أ خ ا ف أ ن يجد علي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لي عمدت إ ل ى رجل فتخيرت عليه ابلي ل أ و داود وروه هشيم عن ا

ابن خباب ا ن ل حدثنا و الا انه قال لا يفرق ح محمد بن الصباح البيزاز حدثنا شريك عن عثمان بن ابي ز ر ع ة عن ابي ليلى الكندي عن سويده بن غفله اتانا مصدق النبي ا مصدق صلى ل ل عليه وسلم فأخذت بيده و فاخذت قال ر أ ت في عهده ل يجمع بين مفترق و ا الصدق راض حدثنا يفرق بين فشية يذكر علي ابن من الحسن مستمع ولم على حدث

حدثنا وكيع عن زكريا بن اسحاق المكي عن عمرو بن ابي سفيان الجمحي عن مسلم بن سفنه اليشكري قال قال الحسن روح يقول مسلم بن ش ع ب ة قال

تعمل ن ا فاتيت ع ب أبي ن أن فبعثني علقمة قومه يصدقهم فأمره منهم عرافة أبي قال في طائفة ف شيخا كبيرا يقال له سعر بن ديسم فقلت إ ن أ ب ي بعثني إ ل ي ك يعني ل أ ص د ق ه قال ابن أ خ ي و أ ي نحو ت أ خ ذ و ن قلت نختار حتى إ ن نتبين ض ع و ع الغنم

شعب من هذه الشعاب على عهد رسول الله

صلى الله عليه وسلم غنم لي رجلان على بعير فقالا لي انا رسولا رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ل ي ك يؤدي ص د ق ة غ ن م فقلت ما علي فيها فقالا شاه ف أ ع م د إ ل ى شاه قد عرفت مكانها م م ت ل ئ ة محضى و ش ح م ة ف أ خ ر ج ت ه ا إ ل ي ه فقالا هذه شاه الشافع وقد رسول نهان الله, صلى الله

قال صلى الله عليه وسلم أ ن ن أ خ ذ شافعا قلت ف أ ي شيء ت أ خ ذ ا ن قالا عناقا ج ذ ع ة أ و ث ن ي ة قال ف أ ع م د إ ل ى عناق م ع ط ا ق و ا ل م ع ط ا ق التي لم تلد ولدا وقد حان ولادها ف أ خ ر ج ت ه ا إ ل ي ه م ا فقالا ن ا و ل ن ا ه ا ف ج ع ل ه ا معهما على بعيرهما

ثم ا ن ط ل قال ق ا ابو داود رواه ابو عاصم عن زكرياء قال ايضا مسلم بن ش ع ب ة كما قال روح حدثنا محمد بن يونس ا ل ن س ا ئ ي حدثنا روح حدثنا زكرياء بن اسحاق باسناده بهذا الحديث قال مسلم بن ش ع ب ة قال فيه والشافع التي في بطنها الولد قال وقرأت ابو داود وقرأت في كتاب عبد الله بن سالم عند آل عمر بن الحارث آل عبد بن بحنس بن عند في عمع

عن الزبيدي قال و النبي ب بن جابر عن جبير بن ر ن عن ي يحيى ا عن عبد نفير ل ه ب معاوية ا ا ل غ ر من غابرة قال قال قيم النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من فعلهن فقد طعم طعم ا ل إ ي م ا ن من عبد الله وحده و أ ن ه لا إ ل ه إ ل ا الله

و أ ع ط ى زكاه ماله ط ي ب ة بها نفسه ر ا ف د ة عليه كل عام ولا يعطي الهرم ة ولا ا ل د ر ن ة ولا المريض ة ولا الشرط ة ا ل ل ئ ي م ة ولكن من وسط أ م و ا ل ك م ف إ ن الله لم ي س أ ل ك م خيره

ولم يامركم بشره حدثنا محمد بن منصور حدثنا يعقوب بن ابراهيم حدثنا ابي عن ابن اسحاق قال

بعثني النبي صلى الله عليه وسلم م ص د ق ة فمررت برجل ل م ا جمع لي ماله لم أ ج د عليه فيه إ ل ا ابنه م خ ا ب

فقلت له اد ابنه مصاب فانها صدقتك فقال ذاك ما لا لبن فيه ولا ظهر ولكن هذه ن ا ق ة ف ت ي ة ع ظ ي م ة سمينه فخذها فقلت له ما أ ن ا ب آ خ ذ ما لم اؤمر به وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم منك قريب فإن قريب أحببت أن تأتيه فعرض عليه ما

فقال إ ن ن ي معي فاعل فخرج ا وخرج ب ة ت ي عرض ع له ي صلى الله ل ع يا ه وسلم ف ق ل له يا نبي الله اتاني رسولك لياخذ مني صدقه مالي و إ ي م الله ما قام في مالي رسول الله

صلى الله عليه وسلم ولا رسوله ق ط قبله فجمعت له مالي فزعر أ ن ما علي فيه ا ب ن ة م خ ا ب وذلك ما لا لبن فيه ولا ض ه ر وقد عرضت عليه ن ا ق ة ف ت ي ة ع ظ ي م ة لياخذها ف أ ب ى علي وها هي به قد جئتك بها يا رسول الله

ف قال ل ه رسول ا ل ل هي صلى الله ل ع ه وسلم تطوعت الذي عليه ذاك فإن به خ ي ر فاجرت ا ل ل ف يا ه و ق ب ل ن ه فها هي ذه منك قال يا رسول الله قد جئتك بها فخذها قال ف أ م ر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبضها ودعا له في ماله ب ا ل ب ر ك ة حدثنا أ ح م د بن حنبل حدثنا وكيع حدثنا زكريا بن إ س ح ا ق المكي عن يحيى

ا ب ن عبد الله بن صيفي عن ابي معبد

عن ابن عباس أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إ ل ى اليمن فقال إ ن ك ت أ ت ي قوما اهل كتاب فادعهم إ ل ى ش ه ا د ة أ ن لا إ ل ه إ ل ا الله و أ ن ي رسول الله فانهم إ ن ه م أ ط ع فأعليهم و ك لذلك أ ا ل ل افترض ع ل ي ه خمس ص ل و اطاعوك ت في فإنهم يوم وليلة كل أ لذلك فأعليهم افترض أن الله عليهم صدقة في أموالهم عليهم الله صدقة تؤخر

أغنيائهم فإنهم فقرائهم فإن وترد حدثنا قتيبه بن سعيد حدثنا الليث عن يزيد بن أ ب ي حبيب عن سعد بن سنان عن أ ن س بن مالك أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المتعدي في الصدقه كمانعها

حدثنا مهدي بن حفص ومحمد بن عبيد المعنى قال حدثنا حماد عن أ ي و ب عن رجل يقال له ديسم وقال ابن عبيد من بني سدوس عن بشير بن ا ل خ ص ا ف ي ة قال ابن عبيد في حديثه وما كان اسمه بشيرا ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم سماه بشيرا قال قلنا إن أهل الصدقة أهل علينا إن يعتدون أفنكتم من أمورنا

ب قال د ر م يعتدون ع ي ن ا فقال لا حدثنا الحسن بن, علي بن موسى قال حدثنا عبد ل ي ويحيى ن موسى قالا ح ث ن الرزاق عبد ا عن معمر عن أ ي و ب ب إ س ن ا د ه ومعناه إ ل ا أ ن ه قال قلنا يا رسول الله إ ن أ ص ح ا ب ا ل ص د ق ة يعتدون قال

حدثنا بشر بن عمر عن أ ب ي الغصن عن صخر بن إ س ح ا ق عن عبد الرحمن بن جابر بن ع س ي عن أ ب ي ه أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال س ي أ ت ي ك م ركيب مبغضون ف إ ن جاءوكم فرحبوا بهم وخلوا بينهم وبين ما يبتغون ف إ ن عدلوا ف ل أ ن ف س ه م و إ ن ظلموا فعليها و أ ر ض و ه م ف إ ن تمام زكاتكم رضاهم و ل ي د ع و لكم

قال أ ب و داود أ ب و الغصن هو ثابت بن قيس بن غصن حدثنا أ ب و كامل حدثنا عبد الواحد يعني ابن زياد وحدثنا عثمان بن أ ب ي شيبه حدثنا عبد الرحيم بن سليمان وهذا حديث أ ب ي كامل عن محمد بن أ ب ي إ س م ا ع ي ل حدثنا عبد الرحمن بن هلال العربي عن جرير بن عبد الله قال جاء ناس يعني من ا ل أ ع ر ا ب إ ل ى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا

إن ناسا من ا م ل ص د قالوا ي ي ن ن أ ت و فقال م ص د يا ك م ق ل و ا يا رسول الله و إ ن ظ ل م و ن قال أ ر ض و ا مصدقيكم زاد عثمان و إ ن ظلمتم قال أ ب و كامل في حديثه قال جرير ما صدر عني مصدق بعدما سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ل ا وهو عني راض

حدثنا حس بن عمر النمري و أ ب و الوليد الطيالسي المعنى ق ا ل حدثنا ش ع ب ة عن ع م ر بن مره عن عبد الله بن أ ب ي أ و ف ى قال كان أ ب ي من أ ص ح ا ب ا ل ش ج ر ة و كان النبي صلى الله عليه وسلم إ ذ ا أ ت ا ه قوم بصدقتهم قال اللهم صل على آ ل فلان قال ف أ ت ا ه أ ب ي بصدقته فقال اللهم صل على آ ل أ ب ي أ و ف ى

حدثنا قتيبه بن سعيد حدثنا ابن ابي عدي عن ابن اسحاق عن عمرو بن شعيب عن ا ب ي عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا جلب ولا جنب ولا ت أ خ ذ صدقاتهم الا في دورهم حدثنا الحسن بن علي حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال سمعت ابي يقول عن محمد بن اسحاق في قوله لا جلب ولا جنب قال ان تصدق

يقول مواضعها م ولا ا إلى ل تجنب ص د ا ج يجنب ن عن ب أصحابها غير هذه الفريضة أيضا ي هذه لا ق ولا و ل يكون الرجل ب أ خ ط ى مواضع أ ص ح ا ب الصدقه فتجنب إ ل ي ه ولكن ت أ خ ذ في موضعه حدثنا عبد الله بن م س ل م ة عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أ ن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حمل على فرس في سبيل الله

فوجده يباع ف أ ر ا د أ ن يبتاعه ف س أ ل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا تبتعه ولا تعد في صدقتك

حدثنا عبيد الله عن ب ي الله ع رجل ر مكهول عن مكحول عن ع ابي ا ه ر ي ر ة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس في الخيل والرقيق ز ك ا ة إ ل ا ز ك ا ة الفطر في الرقيق ا المسلم ولا ل ليس على المسلم في عبده فرم

حدثنا هارون بن سعيد بن الهيثم الايلي حدثنا عبد الله بن وهب اخبرني يونس بن يزيد عن بن شهاب عن سالم بن عبد الله عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما سقى السماء والانهار والعيون او كان ب ع م العشر وفيما سقى بالثواني او النضح نصف العشر حدثنا أحمد بن صالح حدثنا

اخبرني عمرٌ عن ابي عن جابر ابن زبير عبد عمر رسول عن عن ان عليه وسلم الله الله صلى الله عليه وسلم قال فيما سقت الانهار والعيون العشر وما سقي بالثواني ففيه نصف العشر حدثنا بن خالد وحسين يحيى خالد الاسود الاسود ادم الاسدية ابن الجهني ابن ينبت من ابن يعني ابن الهيسم العجلي قال, قال وكيع البعل الكبوت الذي ينبت من ماء السماء قال ابن الأسود وقال يحيى يعني ابن آدم سألت وكيع ابا

فقال الذي يسقى بماء السماء وقال النضر بن شميل البعل ماء المطر حدثنا الربيع بن سليمان حدثنا ابن وهب عن سليمان يعني ابن بلال عن شريك بن عبد الله ا بن أ ب ي نمر عن عطاء بن يسار عن معاذ بن جبل أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه إ ل ى اليمن فقال

خذ الحب من الحب والشاة الغنم والبعير من الإبل ا ل ب من من من و قال ر ة من ب ق ق ر ابو ل أ داود شبرت قساءه بمصر ث ل ا ث ة عشر شبرا و ر أ ي ت أ ت ر ج ة على بعير بقطعتين قطعت و ص ي ر ت على مثل عزلين ن حدثنا أحمد بن, أبي بن الحراني حدثنا بن أعين عن, عمر بن, المصري عن عمر بن, بن عن أحمد الحارف المصري أبي موسى عمر عمر شعيب بن شعيب ع

عن قال جاء د ه ق ل ج ا هلال أ ح د بني متعان إ ل ى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشور نخل له وكان س أ ل ه أ ن يحمي له واديا يقال له سلفا فحمى له رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الوادي فلما ولي عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب سفيان فكتب ولي الخطاب الله إلى عمر بن الخطاب يسأله عن ذلك فكتب عمر رضي الله عمر عمر عمر وهب رضي رضي عنه عن عنه بن كتب بن بن

حدثنا احمد بن عبده الطبي حدثنا ا ل م غ ي ر ة ونسبه إ ل ى عبد الرحمن بن الحارث المخدومي

وقال قال من كل عشر قرب قربه وقال سفيان بن عبد الله الثقفي قال

ك ا ن يحمي لهم واديين ز ا د ا ف أ د و ا إ ل ي ه ما كانوا يؤدون إ ل ى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحمى لهم واديهم عن عن ي حدثنا عبد العزيز بن السري

الناقض حدثنا بشر بن منصور عن عبد الرحمن بن إ س ح ا ق عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن عتاب بن اسيد قال أ م ر رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ن يقرص العنب كما يقرص النخل و ت أ خ ذ زكاته زبيبه كما ت أ خ ذ ز ك ا ة النخل ث م ر ا حدثنا محمد بن إ س ح ا ق ا ل م س ي د ي ن حدثنا محمد عبد الله بن نافع عن محمد بن صالح عن ابن الله صالح التمار شهاب بإسناد

ومعنى قال ابو داود

سعيد لم يسمع من عتاب شيئا حدثنا ش ع ب ة عن حبيب بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن مسعود قال جاء سهل بن أ ب ي ح س م ة إ ل ى م ج ل س ن قال أ م ر ن ا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إ ذ ا خرصتم ف ج ذ و ا ودعوا الثلث ف إ ن لم تدعوا او تجزوا الثلث فدعوا ي ع ب ن

حدثنا حجاج عن ابن جريد قال أ خ ب ر ت عن ابن شهاب عن عروه عن ع ا ئ ش ة رضي الله عنها أ ن ه ا قال وهي تذكر شان خيب النبي صلى الله عليه وسلم يبعث عبدالله ابن صلى عليه وسلم إلى يبعث يهود ي رواحة ف خيبر ر النسل ح ن يطيل ق ل يؤكل أن منه حدثنا ابن ابن يحيا محمد ا ف

عن ابيه ل ز ه ر ي عن أ أمامة ة عن أبيه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجعرور ولون الحبيب أ ن يؤخذا ص د ق ة قال الزهري لونين من تمر المدينه قال ابو داود

عن كثير ابن مرة عن عوف ابن عوف ن ع بن مالك قال دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد وبيده عصا وقد علق رجل ق ن ا حشفا فطعن بالعصا في ذلك القن وقال لو شاء رب هذه ا ل ص د ق ة تصدق ب أ ط ي ب منها وقال يوم حدثنا محمود الصدقة القيامة دمشقي الحشف حدثنا خالد الله بن عبد الرحمن السم يأكل إن بن بن رب وعبد عبد هذه

رقم دي قال حدثنا مروان قال عبد الله

حدثنا أ ب و يزيد الخولاني وكان شيخ ص ط ق وكان ابن وهب يروي عنه حدثنا سياره عبد الرحمن قال محمود الصدفي ا عن اكرمه عن ابن عباس قال فرض الفطر طفرة والرفث فهي فهي رسول وسلم اللذو وطعمة مصبولة ومن الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طفرة للصائم من للمتاكين من أدها قبل الصلاة فهي زكاة مصبولة ومن أدها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات الخولاني زكاة أدها زكاة أدها حدثنا صدقة بعد من من من

حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي حدثنا زهير حدثنا موسى بن عقبه عن نافع عن ابن عمر قال

أ م ر ن ا رسول الله صلى الله عليه وسلم ب ز ك ا ة الفطر أ ن تؤدى قبل خروج الناس إ ل ى ا ل ص ل ا ة قال فكان ابن عمر يؤديها قبل ذلك باليوم واليومين حدثنا عبد الله بن م س ل م ة حدثنا مالك و ق ر أ ه علي مالك أ ي ض ا عن نافع عن ابن عمر أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض ز ك ا ة الفطر قال فيه فيما ق ر أ ه علي مالك

ز ك ا ة الفطر من رمضان صاع من ث م ر أ و صاع من شعير على كل حر أ و عبد ذكر أ و انثى من المسلمين ح حدثنا م جهضم د بن م ا ع ي بن, سكن حدثنا محمد بن, حدثنا إسماعيل بن جعفر عن جعفر ع ر بن ب نافع عن أ ع عبد الله بن عمر قال فرض رسول الله صلى الله عليه صاعا بن الله قال الله الله زكاة الفطر رسول صلى وسلم قرض

فذكر بمعنى مالك زاد والصغير والكبير و أ م ر بها أ ن تؤدى قبل خروج الناس إ ل ى ا ل ص ل ا ة قال أبو عبد بإسناد جاود رواه الله العمري عن نافع عن قال على كل مسلم ورواه والمشهور وبشر الجمحي عن عبيد الله عن نافع قال فيه من المسلمين والمشهور عن عبيد الله ليس فيه من المسلمين حدثنا مسدد أن سعيد المفضل فيه فيه تعيد عن عبيد عن عن عبيد سعيد ليس يحيى مسدد من من أن بن بن

حدثنا ه م ع عبيد ل ل ه وحدثنا موسى ا م س إ عن ي ل ح د ث ا أبان عبيد ن ع الله عن ن ا ف عبد عن ع الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أ ن ه فرض ص د ق ة الفطر صاعا من شعير أ و تمر على الصغير والكبير والحر والمملوك زاد موسى والذكر والأنثى قال أبو داود قال فيه عبد الله العمر حديثهما عن نافع ذكر أيضا عبد موسى أبو أيوب أو أنثى ذكر يعني عن فيه في

حدثنا ا ل ه ي س م بن خالد الجهني حدثنا حسين بن علي الجعفي عن ز ا ئ د ة حدثنا عبد العزيز بن ابي رواد عن نافع عن عبد الله بن عمر قال كان الناس يخرجون ص د ق ة الفطر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من شعير او تمر او ثلث او زبيب قال

قال عبد الله فلما كان عمر رضي الله عنه وكثره ا ل ح ن ط ة جعل عمر نصف صاع ح ن ط ة مكان ا صاع من تلك الاشياء حدثنا مسدد وسليمان بن داوود العكسي قال

حدثنا حماد عن أ ي و ب عن م ا ف ع قال قال عبد الله فعجل الناس بعد ا ص ف صاع من بر قال وكان عبد الله يعطي التمر ف أ ع و ذ أ ه ل ا ل م د ي ن ة التمر عاما ف أ ع ط ى الشعير

حر أو منذوب فلم نزل نخرجه حتى قدم معاويه حاجا أ و معتمرا فكلم الناس على المنبر فكان فيما كلم به الناس ان قال اني ارى ان مدين من سمراء الشام

تعدل ص ا ع ا ا من تم فأخذ ل ن ابو س ذ ل ك سعيد ف أ م ا أنا ف ل ابو أزال أخرجه أ د ا ا ع ش د قال أ ب و د ا و د ر و ا ه ابو ن علية ع ب د ة و غ ي ر ه م ا عن ا ب ن إ س ح ا ق ع ن ع ب د ا ل ل قال ل ه بن ع ث م ا ن ب ن ح ك ي م بن ح ز ا م عن ع ي ا ب ي سعيد بمعنى وذكر ر ج ل و ابو ح د فيه عن ا ن علية أ صاعا سعيد س بمحكول ح ث ن ا مسدد أخبار

اصبرنا اسماعيل ذكر ليس فيه ل حدثنا ف قال ابو ا معاوية ابن هشام في هذا ا و وقد د د ذكر في ي ل ح ع ل اسلام و وهو وثم من معاوية هشام او ممن رواه ر جر ي زيب عياط ابي سعيد عن عن عن صاع عنه حدثنا بن نصف من من ابن ممن هشام حامد د ث ن ح ا بن يحيى اخبرنا سفيان وحدثنا مسدد حدثنا يحيى عن ابن عجلان سمع عياضا قال

سمعت أ ب ا سعيد الخدري يقول لا أ خ ر ج أ ب د ا إ ل ا ط ا ع إ انا كنا نخرج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم

صاع تمر أ و شعير أ و أ ف ق أ و زبيب هذا حديث يحيى زاد سفيان أو صاع من د قال ي ق ق حامد ف أ ن ك ر و ا عليه فتركه سفيان قال أ ب و داود فهذه ا ل ز ي ا د ة وهم من ابن عيويه حدثنا مسدد س ل م حماد المعمان ا داود العسكي قال حدثنا ن بن زيد عن بن راشد عن, قال مسدد عن فعلقة بن عن زيد راشد ز ر صعير ي أبي قال الله فعلقة مسدد عبد عن بن بن

عن أ ب ي ه وقال سليمان بن داود عن عبد الله بن ث ع ل ب ة أ و ث ع ل ب ة بن عبد الله بن أ ب ي ص ع ي ر عن أ ب ي ه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ص ا ع من بر أ و قمح على كل إ ث ن ي ن صغير أ و كبير حر أ و عبد ذكر أ و أ ن ث ى أ م ا غنيكم فيزكيه الله و أ م ا فقيركم فيرد الله تعالى عليه أ ك ث ر مما أ ع ط ى

في حديث أو حدثنا علي بن الحسن الدراب الجبدي حدثنا عبد الله بن يزيد حدثنا همام حدثنا بكر وابن وائل عن الزهري عن ثعلبه بن عبد الله

محمد <سؤال> بن يحيى هو بكر بن وائل بن داوود ان الزهري حدثهم عن عبد الله بن ثعلبه بن حعيه عن ابيه قال

قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا ف أ م ر بصدقه الفطر صاع تمر أ و صاع شعيه عن كل راس زاد علي في ح د ي ث أ و صاع بر أ و قمح بين اثنين ثم اتفقا عن الصغير والكبير والحر و ا ل ع ب بن حدثنا أحمد ص ا ل حدثنا ح عبد الرزاق

أخبرنا ابن ابن عبد ابن فعلبة ابن جريج قال وقال ابن شهاد قال عبد الله بن فعلبة قال ل الله ص الله حدثنا قال ا ل ع ي المقرر ح د ث محمد بن المثنى حدثنا سهل بن يوسف قال حميد أ خ ب ر ن ا عن الحسن قال خطب ابن عباس رحمه الله في آ خ ر رمضان على منبر البصر

فقال أ خ ر ج و ا ص د ق ة قومكم ف ك أ ن الناس لم يعلموا فقال منها هنا من أ ه ل ا ل م د ي ن ة قوموا الى إ خ و ا ن ك م فعلموهم فانهم إ ن ه م ل ي ع ل م و أرض رسول ل ل ا صلى الله عليه ل و س هذه ا لا ص د ق ة ط ع ع ا من تمر أو ش يعلمون ر أو ص ط ا من قمح ع ى كل حر أو م ل أ ى صغير أو كبير أو فلمها قدم علي قدم

قال ح م رضي ا ل ل ع ن راى رخص السعر قال قد اوسع الله عليكم فلو جعلتموه صاعا من كل شيء قال حميد وكان الحسن يرى صدقة رمضان على من يرى على صدقة صار

حدثنا الحسن بن الصباح حدثنا ش ب ا ب ة عن ورقاء عن أ ب ي الزناد عن أ ع ر ج عن أ ب ي ه ر ي ر ة قال ب ع ت النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب على الصدقه فمنع ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس ف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ينقم ابن جميل إ ل ا أ ن كان فقيرا ف أ غ ن ا ه الله و أ م ا خالد بن الوليد ف إ ن ك م تظلمون خالدا

فقد احترس ادراعه واعتده في سبيل الله واما العباس ع م ر رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي علي ومثلها ثم قال اما شعرت ان عم الرجل صنو الاب او صنو ابيه حدثنا منصور الحجاج الحكم علي تألى

تعجيل ص د قال ت تحل ه له قبل ق ذلك أن فرخص في مرة فأذن له في ذلك له ابو داود روى هذا الحديثه ش ي ئ عن منصور ب ن زادان

عن, الحكم عن الحسن بن مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم وحديثه ش ي ء من ا ل ص ح ة حدثنا نصر بن علي أ خ ب ر ن ا أ ب ي أ خ ب ر ن ا إ ب ر ا ه ي م بن عطاء مولى عمران بن حسين عن أ ب ي ه ان زيادا بعث عمران بن حسين على ا ل ص د ق ة فلما رجع قال لعمران أ ي ن المال قال

و ل م ا ل أ ر س ل ت ن ي أ خ ذ ن ا ه ا من حيث كنا ن أ خ ذ ه ا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضعناها حيث كنا نضعها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من ما يغنيه سأل وله

جاءت يوم ا ل ق ي ا م ة خموش أ و خ د و ش أ و قدوح في وجهه فقال يا رسول الله وما الغنى قال خمسون درهما

او قيمتها من الذهب قال ي م ت ه من ا ذ ه الله ب عبد بن قال فقال عثمان يحيى سفيان حفظي ان ش ع ب ة لا يروي عن حكيم بن جبير فقال سفيان حدثناه زيد عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلوا لنا شيئا ناكله فجعلوا يذكرون حاجتهم فذهبت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدت عنده رجلا يساله ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا اجد ما اعطي فتولى ر ج ل عنه وهو مغضب وهو يقول لعمري انك لتعطي من شئت

من سأل منكم وله أوقية أو عدها فقد سأل أ وله و قال ي ة أو ع د ه فقد س أ الاسدي ح ف ا قال ا ل أ فقلت ل ل ق ح ة لنا خير من أ و ق ي ة و ا ل أ و ق ي ة أ ر ب ع و ن درهما قال فرجعت ولم أ س أ ل ه فقدم على رسول الله صلى الله عليه و سلم بعد ذلك شعير و زبيب فقسم لنا منه او كما قال

حتى أغنان الله عز وجل عز قال أ ب و داود هكذا رواه الترمذي كما قال مالك حدثنا قتيبه بن سعيد وهشام بن عمار قال

حدثنا عبد الرحمن بن أ ب ي الرجال عن عماره بن غ ز ي ة عن عبد الرحمن بن أ ب ي سعيد الخري عن أ ب ي ه أ ب ي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من س أ ل وله ق ي م ة أ و ق ي ة فقد أ ل ح فقلت ناقتي ا ل ي ا ق و ت ة هي خير من أ و ق ي ة قال ه ش ا م

خير من أربعين شيئا في درهم فرجعت من فلم أسأله شيئا زاد هشام أسأله زاد حدثنا ي و ك ا ت ل أ و ق ي ة عبد ل رسول الله صلى الله عليه وسلم ى عهد ر أ ع ي ن ر ه م الله عبد ا بن محمد النفيدي حدثنا مسكين حدثنا محمد بن مهاجر عن ر ب ي ع ة بن يزيد عن أ ب ي ك ب ش ة السلوي ل حدثنا سهل بن ح ن ظ ل ي ه قال قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ع ي ن ة بن ح ص ا

والأقرع المحابة فاما س أ ل وأمر الاقرع بما فأما ا سأله أ ل ف أ خ ذ كتابه فلفه في عمامته وانطلق و أ م ا عيينه ف أ خ ذ كتابه و أ ت ى النبي صلى الله عليه وسلم مكانه فقال يا محمد أ ت ر ا ن ي حاملا إ ل ى قومي كتابا لا أ د ر ي ما فيه ك ص ح ي ف ة متلمس فأخبر معاوية

رسول الله صلى الله وسلم فقال النبي الله الله عليه صلى الصلاه والسلام و من سال وعنده ما يغنيه فانما يستكثر من النار وقال النفيلي في موضع اخر من جمر جهنم فقالوا يا رسول الله وما يغنيه وقال

قد هما يغذيه وقال ي ي ع ش النفيلي في موضع آ خ ر أ ن يكون له شبع يوم و ل ي ل ة أ و ل ي ل ة ويوم

وكان حدثنا به مختصرا على هذه ا ل أ ل ف ا ظ التي ذكرها حدثنا عبد الله بن م س ل م ة حدثنا عبد الله يعني ا بن عمر بن غانم عن عبد الرحمن بن زياد أنه سمع ز ي انه د ب نعيم ن الحضرمي أ سمع زياد بن الحارث الصدائي قال

اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعته فذكر حديثا طويلا قال ف أ ت ا ه رجل فقال اعطني من الصدقه الله الله ا

حتى حكم فيها هو ف ج ز أ ه ا ث م ا ن ي ة أ ج ز ا ء ف إ ن كنت من تلك ا ل أ ج ز ا ء أ ع ط ي ت ك حقها حق حدثنا عثمان بن أ ب ي ش ي ب ة وزهير بن حرب قالا

حدثنا جرير عن ا ل أ ع م ش عن أ ب ي صالح عن أ ب ي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس المسكين الذي ترده ا ل ت م ر ة والتمرتان و ا ل أ ك ل ة و ا ل أ ك ل ت ا ن ولكن المسكين الذي لا ي س أ ل الناس شيئا ولا يعقلون به فيعطونه وعبيد الله بن عمر وأبو كامل

عن أ ب ي سلم عن أبي ه ر ي ر ة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله قال ولكن المسكين المتعفف زاد مسدد في حديثه ليس له ما يستغني به الذي لا ي س أ ل ولا يعلم بحاجته فيتصدق عليه فذاك المحروم ولم يذكر مسدد المتعفف الذي لا يسال أ ل ق أبو بن وعبد داود روى ثور الحديث محمد هذا الرزاق عن مع عن

وجعلا ء المحروم من كلام الزهري وهو أ ص ح حدثنا مسدد حدثنا عيسى بن يونس حدثنا هشام بن ع ر و ة عن عبيد الله بن عدي م ن الخيار قال

أ خ ب ر ن ي رجلان أ ن ه م ا أ ت ي ا ن ن ب ي صلى الله عليه وسلم في حجه الوداع وهو يقسم ا ل ص د ق ف س أ ل ا ه منها فرفع فينا البصر وخفضه فرانا جلدين فقال إ ن شئتما أ ع ط ي ت ك م ا ولا حظ فيها لغني

ولا لقوي مكتسب حدثنا عباد بن موسى ا ل أ ن ب ا ر ي الختلي حدثنا إ ب ر ا ه ي م يعني ابن سعد قال أ خ ب ر ن ي أ ب ي عن ريحان بن يزيد عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحل ا ل ص د ق ة لغني ولا لذي م ر ة سوي قال أ ب و داود رواه سفيان عن سعد بن إ ب ر ا ه ي م كما قال إ ب ر ا ه ي م

ورواه ش ع ب ة عن سعد قال لذي م ر ة قوي و ا ل أ ح ا د ي ث ا ل أ خ ر عن النبي صلى الله عليه وسلم بعضها لذي م ر ة قوي وبعضها لذي مره ة سوي وقال عطاء ابن ي لقي لقوي لذي ر عمر مرة أنه بن إن الله فقال الصدقة لا تحل لقوي ولا عبد سوي حدثنا عبد زيد بن مسلمة عن مالك عن بن أسلم عن الله مالك عطاء بمسلم مسلمة أسلم

يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحيل الصدقه لغني الا لخمسه بغاب في سبيل الله او لعامل عليها او لغارم او لرجل اشتراها بماله او لرجل كان له جار مسكين فتصدق على المسكين فاهداها المسكين للغني حدثنا الحسن بن علي حدثنا عبد الرزاق اخبرنا معمر عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يد

عن ابي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعنى قال ابو داود ورواه ابن عيينه عن زيد كما قال مالك

عليه وسلم لا تحل ل ا ص د قال ة لغني ل إ في ي س ب ابو ل ل ه أو ا ن السبيل أ جار فخير ي ص داود ق عليه لك فيهدي يدعو أو ل و رواه فراس وابن أ ب ي ليلى عن ع ط ي ة عن أ ب ن سعيد عن النبي صلى الله عليه و سلم مثله حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح حدثنا أبو نعير حدثني سعيد بن عبيد عن بشير بن بن نعير بن عن بن أبو بشير يسعيد

زعم أن رجلا من أن الأنصار أبي بن رجلا قال له سهل حدثنا س وسلم م ة أخبر أن النبي صلى الله صلى عليه و ا الصدقة الأنصار ه بمئة إبل من دية يعني الذي قتل د بخير ح حق ف بن عمر النمري حدثنا ش ع ب ة عن عبد الملك بن عمير عن زيد بن ع ق ب ة الفزاري عن س م ر ة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسائل كدوح يكدح بها الرجل

وجهه فمن شاء أ ب ق ى على وجهه ومن شاء ترك إ ل ا أ ن ي س أ ل الرجل ذا سلطان أ و في أ م ر لا يجد منه بدا

حدثنا مسدد حدثنا حماد بن زيد عن هارون بن رئاب قال حدثني كنانه بن نعيم العدوي عن ق ب ي ص ة بن مخارق الهلالي قال تحملت ح م ا ل ة ف أ ت ي ت النبي صلى الله عليه وسلم فقال

أ ق م يا ق ب ي ص ة حتى ت أ ت ي ن ا الصدقه فنامر لك بها ثم قال يا ق ب ي ص ة إ ن ا ل م س أ ل ة لا تحل إ ل ا ل أ ح د ث ل ا ث ة رجل تحمل ح م ا ن ة فحلت له ا ل م س أ ل ة ف س أ ل حتى يصيبها ثم يمسك ورجل أ ص ا ب ت ه ج ا ئ ح ة ف ا ج د ا ح ت ماله فحلت له ا ل م س أ ل ة ف س أ ل حتى يصيب قواما من عيش أ و قال ت د ا د ا من عيش ورجل أ ص ا ب ت ه ف ا ق ة

حتى ي ق و ل ث ل ا ث ة من ذوي ا ل حتى ج ا م القوم قد أ ص ب كلانا الفاقة فحلت له المسألة فسأل ح ت يصيب قواما من عيش أ و سدادا من عيش ثم يمسك وما سواهن من ا ل م س أ ل ه يا قبيطه تحت ياكلها صاحبها الله بكر

أ ن رجلا من ا ل أ ن ص ا ر أ ت ى النبي صلى الله عليه وسلم ي س أ ل ه فقال أ م ا في بيتك شيء قال بلى حلس نلبس ب ع ض ونبسط ب ع ض وقعب نشرب فيه من الماء قال ا ت ن ي بهما قال

ف أ ت ا ه بهما ف أ خ ذ ه م ا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده وقال من يشتري هذين قال رجل أ ن ا آ خ ذ ه م ا بدرهم قال من يزيد على درهم مرتين أ و ثلاثه قال رجل أ ن ا آ خ ذ ه م ا بدرهمين ف أ ع ط ا ه م ا إ ي ا ه و أ خ ذ ا ل د ر ه م ي ن و أ ع ط ا ه م ا ا ل أ ن ص ا ر وقال اشتري ب أ ح د ه م ا طعاما

فانبذه إ ل ى أ ه ل ه و ا ش ت ر ي ب ا ل آ خ ر قدوما ف أ ت ن ي به ف أ ت ه به فشد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عودا بيده ثم قال له اذهب فاحتطب وبع و ل ا أ ر ي ن ك خمسه ة عشر يوم ف ذ ب يحتطب ب الرجل ي ي و عشر فجاء وقد أصاب وقد ع ة دراهم فاشترى ببعضها وببعضها رسول ببعضها ثوبا وبعضها طعاما فقال الله الله صلى ع ل يوما ه س ل ه ذ

وما خير لك من أ ن تجيء ا ل م س أ ل ة ن ك ت ا في وجهك يوم ا ل ق ي ا م ة إ ن ا ل م س أ ل ة لا تصلح إ ل ا لثلاثه لذي فقر مدقع أ و لذي غرم مفضع أ و لذي دم موجع حدثنا هشام بن هشام عمار

حدثنا الوليد حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن ر ب ي ع ة يعني ا بن يزيد عن أبي, إدريس الخولاني عن ابي مسلم الخولاني قال حدثني الحبيب الامين اما هو الي فحبيب واما هو عندي فامين عوف بن مالك قال

كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم س ب ع ة أ و ث م ا ن ي ة أ و ت س ع ة فقال أ ل ا تبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنا حديث عهد ب ب ي ع ة قلنا قد بايعناك حتى قالها ث ل ا ث ة فبسطنا أ ي د ي ن ا ف ب ا ي ع ن ا ه فقال قائل يا رسول الله إ ن ا قد بايعناك فعلام نبايعك قال

أن ت ع ب د و ا ا ل ل ه ولا تسالوا ش شيئا ر ك و وتصلوا الصلوات ا ا به ل خ م و و ت س م ع وتطيعوا وأسر ك م ة خفية قال ل تسأل الناس شيئا قال ولقد كان بعض أ و ل ئ ك النفر يسقط صوته فما يسال احدا ان يناوله اياه قال أبو داود حديث هشام لم إلا حدثنا أ ب ث

ق ا ش ع ب ة عن ع ا ط م عن أ ب ي العاد عن ثوبان قال وكان ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يكفل لي أ ن لا ي س أ ل الناس شيئا

و أ ت ك ف ل له ب ا ل ج ن ة فقال ثوبان أ ن ا فكان لا ي س أ ل أ ح د ا شيئا حدثنا عبد الله بن م س ل م ة عن مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن أ ب ي سعيد ا ل خ ض ر ي أ ن ناسا من ا ل أ ن ص ا ر س أ ل و ا رسول الله صلى الله عليه وسلم ف أ ع ط ا ه م ثم س أ ل و ه ف أ ع ط ا ه م حتى إ ذ ا ن ف د ما عنده قال

ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم ومن ومن ومن وما ادخره الله الله الله يكون عندي خير يستعفف يعفوه الله ومن يستغني يغنيه فلن اعطى يتصبر الله يصبره حدثنا ا عطاء اوسع من من الصبر ح د مسدد حدثنا عبد الله بن د ا و د و حدثنا عبد الملك بن حبيب ابو مروان

حدثنا ابن المبارك وهذا حديثه عن بشير بن سلمان عن سيار أ ب ي ح م ز ة عن طارق عن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أ ص ا ب ت ه ف ا ق ة ف أ ن ز ل ه ا ب ا ل ن ا لم تسد فاقته ومن أ ن ز ل ه ا بالله أ و ش ك الله له بالغنى إ م ا بموت عاجل أ و غنى عاجل

حدثنا ق ت ي ب ة بن سعيد حدثنا الليث بن سعد عن جعفر بن ر ب ي ع ة عن بكر بن س و ا د ة عن مسلم بن مخشي عن ابن الفراسي ان الفراسي قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم ا س أ ل يا رسول الله

فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا و إ ن كنت سائلا لا بد ف ا س أ ل الصالحين حدثنا أ ب و الوليد الطيالسي حدثنا ل ي ث عن بكير بن عبد الله بن ا ل أ ش ج عن ب س ر بن سعيد عن ابن الساعدي قال س ع م ل ن ي عمر رضي الله عنه على ا ل ص د ق ة فلما فرغت منها و أ د ي ت ه ا إ ل ي ه أ م ر ل ي ب ع م ا ل ة فقلت إ ن م ا عملت لله و أ ج ر ي على الله قال, قال

خذ ما عملت أعطيت أحضر على فإني قد س وقال ل الله عليه وسلم فعملني ف ل مثل قوله ت ق ف لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ذ ا أ ع ط ي ت شيئا من غير أ ن ت س أ ل ه فكن وتصدق حدثنا عبد الله بن م س ل م ة عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو وهو والتعقف والمسألة منها على المنبر وهو الصدقة يذكر

ا ل ي د العليا خير من اليد السفلى واليد العليا ا ل م ن ف ق ة والسفلى ا ل س ا ئ ل قال ابو داود اختلف على ايوب عن نافع في هذا الحديث ن بن, بن حنبل حدثنا ا احمد عبيدة بتيوب

حميد حدثني الاحوة مالك التيني ابيه ابو الزعراء ابو نظلة عن أبي عن ابن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الايدي ثلاثه فيد الله العليا ويد ا ل م ع ق ي التي تليها

ويد السائل السفلى فاعط الفضل ولا تعجز عن نفسك حدثنا محمد بن كثير اخبرنا ش ع ب ة عن الحكم عن ابن ابي رافع عن ابي رافع ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على ا ل ص د ق ة من بني مخزوم فقال لأبي رافع لابي اصحبني

فإنك تصيب منها تصيب قال حتى آ ت ي النبي صلى الله عليه وسلم ف أ أ س ل ف أ ت ا ه ف س أ ل ه فقال مولى القوم من أ ن ف س ه م و إ ن ا لا تحل لنا ا ل ص د ق ة حدثنا موسى بن إ س م ا ع ي ل ومسلم بن إ ب ر ا ه ي م المعنى قال

حدثنا حماد عن ق ت انس د ع أ ن أ ن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمر ب ا ل ت م ر ة ا ل ع ا ئ ر ة فما يمنعه من أ خ ذ ه ا إ ل ا م خ ا ف ة أ ن تكون صدره حدثنا نصر بن علي أ خ ب ر ن ا أ ب ي عن خالد بن قيس عن ق ت انس د ع أ ن أ ن النبي صلى الله عليه وسلم وجد ت م ر ة فقال

لولا أ ن ي أ خ ا ف أ ن تكون ص د ق ة لاكلتها قال أ ب و داود رواه هشام عن ق ت ا د ة هكذا حدثنا محمد بن عبيد المحاربي حدثنا محمد بن فضيل عن ا ل أ ع م ش عن حبيب بن أ ب ي ثابت عن كريب مولى بن عباس عن ابن عباس قال بعثني أ ب ي إ ل ى النبي صلى الله عليه وسلم في إ ب ل أ ع ط ا ه ا اياه من الصدقه

قالا حدثنا محمد هو ابن ابي ع ب ي د ة عن ابيه عن الاعمش عن سالم عن ك ر ي ب مولى ابن عباس عن ابن عباس نحوه ذات ابي يبدلها ل ا حدثنا ع م ر بن مرزوق قال اخبرنا ش ع ب ة عن قتال عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم اتي بلحم قال ما هذا قالوا شيء تصدق به على ب ر ي ر ة فقال هو لها

ولنا هدية حدثنا أ ح م د بن عبد الله بن يونس حدثنا زهير حدثنا عبد الله بن عطاء

عن عبد الله بن بريدة عن ابيه ل ل ه ن ب ر د ة عن أ ب ي ب ر ي د ة أ ن امراه اتت رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كنت تصدقت على أ م ي ب و ل ي د ة و إ ن ه ا ماتت وتركت تلك ا ل و ل ي د ة قال قد وجب أ ج ر ف ك ورجعت إ ل ي ك في, في الميراث ن بن سعيد حدثنا أبو عوانة عن عاصم بن أبي النجود عن شقيق عن كنا نعج الماعون ا عاصم الله قال الله قتيبة شقيق سعيد أبي أبو عبد رسول على عهد رسول الله

صلى الله عليه وسلم عارية الدلو حدثنا موسى بن إ س م ا ع ي ل حدثنا حماد عن ش ه ي ل بن ابي صالح عن أبي, عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من صاحب كنز لا يؤدي حقه إلا جعله الله يوم القيامة يحمى عليها في نار جهنم صاحب لا إلا الله عليها نار كنز حقه جعله يؤدي في يقضي سكوى فيه جبهته

بين عباده في يوم كان مخزاره

خمسين ألف سنة مما سنة تعدون ألف ثم يرى سبيله إ م ا إ ل ى ا ل ج ن ة و إ م ا إ ل ى النار وما من صاحب غنم لا يؤدي حقها إ ل ا جاءت يوم ا ل ق ي ا م ة أ و ف ر ما كانت فيبطح لها بقاع قرقر فتنطحه بقرونها و ت ط ا ه ب أ ظ ا ف ه ا ليس فيها عقصاء ولا جرحى كلما مضت أ خ ر ا ه ا ردت عليه أ و ل ا ه ا

يحكم بين عباده في ي الله عباده وما ك ن من خ خ ا ر ه م س ي ألف سنة مما تعطون ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار سنة تعطون من مما ثم إما وإما وما يرى صاحب إ ب ل لا يؤدي حقها إ ل ا جاءت يوم ا ل ق ي ا م ة أ و ف ر ما كان ت ف ي ف ط ح لها بقاع خ ر ق ر فطفاه بخفافها كلما مضت عليه أ خ ر ا ه ا ردت عليه أ و ل ا ه ا

حتى يحكم الله تعالى بين عباده في يوم كان مقداره خمسين أ ل ف س ن ة مما تعدون ثم يرى سبيله إ م ا إ ل ى ا ل ج ن ة و إ م ا إ ل ى النار حدثنا جعفر بن مسافر حدثنا ابن أ ب ي فديك عن هشام بن سعد عن زيد بن أ س ل م عن أ ب ي صالح عن أ ب ي ه ر ي ر ة عن ا ن ب ي صلى الله عليه وسلم نحوه قال

في قصة الإبل بعد قوله لا يؤدي قصة قوله الإبل لا بعد حدثنا ق قال حقها ه حلبها ا ومن يوم و ه ا ح د الحسن بن علي حدثنا يزيد بن هارون أ خ ب ر ن ا ش ع ب ة عن ق س ا د ة عن أ ب ي عمر الغداني عن أ ب ي ه ر ي ر ة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو هذه ا ل ق ص ة فقال له يعني لابي ه ر ي ر ة فما حق ا ل إ ب ل قال تعطي ا ل ك ر ي م ة وتمنح ا ل غ ز ي ر ة

وتفقر وتطرق ف الظهر ا ل حدثنا ل اللبن وتسقي ح يحيى بن خلف حدثنا أ ب و عاقم عن ابن جريج قال قال أ ب و الزبير سمعت عبيده بن عمير قال قال رجل يا رسول الله ما حق الابل فذكر نحوه ز ا د و إ ع ا ر ة د ل ه ا

حدثنا عبد العزيز بن يحيى الحراني حدثني محمد بن س ل م ة عن محمد بن إ س ح ا ق عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن جابر بن عبد الله أ ن النبي صلى الله عليه وسلم أ م ر من كل جاس ع ش ر ة أ و ث ق من ا ل ث م ر بقنو يعلق في المسجد للمساكين

حدثنا محمد بن عبد الله الخزاعي وموسى بن اسماعيل قالا حدثنا ابو الاشهب عن ابي ن ض ر ة عن ابي سعيد الخدري قال

بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر إ ذ جاء رجل على ن ا ق ة له فجعل يصرفها يمينا وشمالا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان عنده فضل فليعد فضل فليعد في الفضل حق الله الله كان لا كان زاد لا زاد ظمننا لا منا حدثنا عثمان حدثنا رسول صلى عليه وسلم على له على له لأحد ومن عنده به عنده به حتى يحيى أبي شيبة من من من أنه بن ضخ ضخ

ابن المحاربي حدثنا أبي حدثنا غيلان عن جعفر بن إياس عن مجاهد عن ابن أبي بن عن عن عن يعلى جعفر عباس قال لما نزلت هذه الآية والذين هذه ي كبر م و ن ا ل ذ ه والفضة قال ك ب ذلك على المسلمين فقال عمر رضي الله عنه أ ن ا أ ف ر ج عنكم فانطلق فقال يا نبي الله إنه كبر على أ الله صلى ح ا ا ب ك هذه آ ي ة فقال الله رسول ل ص الله عليه وسلم إن الله الزكاة لم يفرد الزكاة

إ ل ا ليطيب ما بقي من أ م و ا ل ك م و إ ن م ا فرض المواريث لتكون لمن بعدكم فكبر عمر ثم قال له أ ل ا أ ك ب ر ك بخير ما يكنز المرء ا ل م ر أ ة ا ل ص ا ل ح ة إ ذ ا نظر إ ل ي ه ا سرت و إ ذ ا أ م ر ه ا أ ط ا ع ت و إ ذ ا غاب عنها حفظت حدثنا محمد بن كثير أ خ ب ر ن ا سفيان حدثنا مصعب بن محمد بن شرحبيل

حدثني يعنى بن ابي يحيى عن ف ا ط م ة بنت حسين عن حسين بن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للسائل حق وان جاء على فرس

حدثنا م حسيبه م آدم د حدثنا حدثنا بن بن عن رافع ذهير رأيت قال يحيى شيخ ن عن ي ا ا عن علي عن ن ل بن ي عليه صلى الله عليه وسلم مثله ث ح د ا قصيبة بن سعيد حدثنا ل ي ث عن سعيد بن أ ب ي سعيد عن عبد الرحمن بن بجي عن جدته أ م بجي وكانت ممن بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه

فقال إ ه ا لها رسول ان ل ل صلى الله عليه على ه إ الله الله لم تجد ي له شيئا تعطينه إ ي ا ه إ ل ا ضيفا محرقا

إليه في حدثنا أ ح م د بن أ ب ي شعيب الحراني حدثنا عيسى بن يونس حدثنا هشام بن ع ر و ة عن أ ب ي ه عن أ س م ا ء قالت قدمت علي أ م ي ر ا غ ب ة في عهد قريش وهي راغمه ة مشركة فقلت يا رسول فقلت ل ل يا ا إن أ مشركه ي علي وهي قدمت راغمة م ا قال نعم

أمه. حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أ ب ي حدثنا ك ه م س عن سيار بن منظور رجل من بني ف ز ا ر ة عن أ ب ي عن ا م ر أ ة يقال لها ب ح ي ت ة عن أ ب ي ه ا قال استاذن أ ب ي النبي صلى الله عليه وسلم فدخل بينه وبين قميصه فجعل يقبل ويلتزم ثم قال يا رسول الله رسول

ما الشئ الذي لا يحل م ن ع قال الماء قال يا نبي الله ما الشئ الذي لا يحل منعه قال الملح قال يا رسول الله ما الشئ الذي لا يحل م ن ع قال ان تفعل الخير خير لك حدثنا بشر بن آ د م حدثنا عبد الله بن بكر السهمي حدثنا مبارك بن ف ض ا ل ة عن ثابت البناني عن عبد الرحمن بن أ ب ي ليلى عن عبد الرحمن بن أ ب ي بكر قال

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل منكم أ ح د أ ط ع م اليوم مسكينا فقال أ ب و بكر رضي الله عنه دخلت المسجد ف إ ذ ا أ ن ا بسائل ي س أ ل فوجدت ك س ر ة خبز في يد عبد الرحمن ف أ خ ذ ت ه ا منه فدفعتها إليه ح د ث ن ا أبو ا ل ع ب ا ا س ل ل ق و ر ي حدثنا يعقوب بن إسحاق الحضرمي حدثنا معادن المنكدر بن عن سليمان بن معادن التميمي حدثنا ابن التميمي يعقوب

عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ي س أ ل بوجه الله إ ل ا ا ل ج ن ة حدثنا عثمان بن أ ب ي ش ي ب ة حدثنا جرير عن ا ل أ ع م ش عن مجاهد عن عبد الله بن عمر قال قال, قال رسول الله صلى الله استعاب بالله ومن سأل بالله ومن دعاكم ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه رسول صلى عليه وسلم سأل إليكم لم فأعيدوه فأعطوه فأجيبوه بن من ومن ومن ومن صنع فإن عمر تجدوا

ما تكافئونه فادعوا له حدثنا ت تروا ى أنكم ق كافأتموه ح د موسى بن اسماعيل حدثنا حماد عن محمد بن اسحاق عن عاصم بن عمر بن ق ت ا د ه عن محمود بن لبيد عن جابر بن عبد الله الانصاري ل كنا عند ل الله ه الله وسلم إذ جاءه رجل بمثل بيضة من ف قال يا رسول الله أصبت هذه من معدن تخذها فهي الله فخذها ما أملكها رسول هذه أصبت صدقة من معدن

ف أ ع ر ض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أ ت ا ه من قبل ركنه ا ل أ ي م ن فقال مثل ذلك ف أ ع ر ض عنه ثم أ ت ا ه من قبل ركنه ا ل أ ي س ر ف أ ع ر ض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أ ت ا ه من خلفه ف أ خ ذ ه ا رسول الله صلى الله عليه وسلم فحذفه بها فلو أ ص ا ب ت ه ل أ و ج ع ت أ و لعقرت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ياتي أ ح د ك م بما يملك فيقول هذه ص د ق ة

ثم ما يقعد يسككنا خير الصدقة ما كان عن كان غنى ضفر حدثنا عثمان بن أ ب ي شيبه حدثنا ابن إ د ر ي س عن ابن إ س ح ا ق ب إ س ن ا د ه ومعناه زاد خذ عنا مالك لا ح ا ج ة لنا به حدثنا إ س ح ا ق بن إ س م ا ع ي ل حدثنا سفيان عن ابن عجلان عن عياض بن عبد الله بن سعد سمع أ ب ا سعيد ا ل خ ض ر ي ة يقول دخل رجل للمسجد ف أ م ر النبي صلى الله عليه وسلم ان يقول

ي ط ر حدثنا و ب ا فطرحوا له عثمان بن ابي شيبه حدثنا جرير عن ا ل أ ع م ح عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن غنى عن غنى بمن حدثنا خير قتيبة ترك ذكر الصدقة ما ترك غنى أو تصدق به عن ذكر غنى. وابدأ تصدق تعوه أو به

ابن سعيد ويزيد بن خالد بن موهب قال حدثنا الليث عن ابي الزبير عن يحيى بن جعله عن ابي ه ر ي ر ة انه قال يا رسول الله اي ا ل ص د ق ة افضل قال جهد المقل و ا ب د أ بمن تعود

حدثنا أ ح م د بن صالح وعثمان بن ابي ش ي ب ة وهذا حديثه ق ا ل حدثنا الفضل بن دكين حدثنا هشام بن سعد عن زيد بن أ س ل م عن أ ب ي ه قال

سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما ان ن ت ف د ق فوافق ذلك مالا عندي فقلت اليوم اسبق ابا بكر ان سبقته يوما فجئت بنصف مالي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ابقيت ل أ ه ل ه قلت مثله قال واتى ابو بكر رضي الله عنه بكل ما عنده

لأهلك قال أ ب ق ي ت لهم الله ورسوله قلت لا أ س ا ب ق ك إ ل ى شيء أ ب د ا

حدثنا محمد بن كثير أ خ ب ر ن ا همام عن ق ت ا د ة عن سعيد أ ن سعدا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أ ي ا ل ص د ق ة أ ع ج ب إ ل ي ك قال الما ء حدثنا محمد بن عبد الرحيم حدثنا محمد بن ع ر ع ر ة عن ش ع ب ة عن ق ت ا د ة عن سعيد بن المسيد والحسن عن سعد بن ع ب ا د ة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه

عن أ ب ي إ س ح ا ق عن رجل عن سعد بن ع ب ا د ة أ ن ه قال

يا فأي الله ماتت ا رسول سعد ل إن أم د ص قال ة أفضل ق الماء قال فحفر بئرا وقال هذه ل أ م سعد حدثنا علي بن الحسين بن إ ب ر ا ه ي م بن إ ش ك ا ب حدثنا أ ب و بدر حدثنا أ ب و خالد الذي كان ينزل في بني دالان عن نبيع عن أ ب ي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما عري مسلم كسى مسلما ثوبا على عري كسى كسى على

وايما مسلم سقى مسلما على ظما اطعمه الله من خضر الجنه

فقاه الله ا ل من ر حدثنا ي المسكور ح ابراهيم بن موسى قال اخبرنا اسرائيل وحدثنا مسدد حدثنا عيسى وهذا حديث مسدد وهو اتم عن الاوزاع عن حسانه ب عطيه عن ابي كبشه السلوي قال

سمعت عبد الله بن عمرو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ر ب ع و ن خ ص ل ة أ ع ل ى ه ن م ن ي ح ة العن ما يعمل رجل ب خ ص ل ة منها رجاء ثوابها وتصديق موعودها إ ل ا أ د خ ل ه الله بها الجنه ة منيحة قال أبو داود في حديث مسدد قال داود حسان فعددنا ما دون منيحة العنع السلام أبو دون حديث مسدد في من رد

و ت ش ن ي ت العاطف و إ م ا ط ة ا ل أ ذ ى عن الطريق و نحوه فما استطعنا أ ن نبلغ خمسه عشر حقا حدثنا عثمان بن أ ب ي ش ي خ ة و محمد بن العلاه المعنى واحد قال

طيبة يدفعه الذي به به نفسه حتى يدفعه إلى الذي أمر له حتى أحد ت إلى ل ا أمر م قال ي ن ن ح د ث مسدد منصور حدثنا أبو عوانة عن منصور عن شقيق عن نسرو عن عائشة ا أبو رضي شقيق ل ه ه ع ن النبي ق ا ا ل صلى الله عليه وسلم إ ذ ا أ ن ف ق ت ا ل م ر أ ة من بيت زوجها غير مفسده كان لها أ ج ر ما أ ن ف ق ت ولزوجها أ ج ر ما اكتسب ولخازنه مثل ذلك

لا ينقص بعضهم اجر بعض

حدثنا محمد بن سوار المصري حدثنا عبد السلام بن حرب عن يونس بن عبيد عن زياد بن جبير بن ح ي ة عن سعد قال لما بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء قامت ا م ر أ ة ج ل ي ل ة ك أ ن ه ا من ا ل نساء مضر فقالت يا نبي الله إ ن ا كل على آ ب ا ئ ن ا و أ ب ن ا ئ ن ا قال أ ب و داود و أ ر ا فيه وازواجنا فما يحل لنا من

فقال الرطب تاكلنه وتهدينه قال ابو داود الرطب الخبز والبقل والرطب قال ابو داود

وكذا رواه الثوري عن يونس عن حدثنا الحسن بن علي حدثنا عبد الرزاق أ خ ب ر ن ا معمر عن همام بن منبه قال سمعت أ ب ا ه ر ي ر ة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ذ ا أ ن ف ق ت ا ل م ر أ ة من كسب زوجها من غير أ م ر فلها نصف أ ج ر ه حدثنا محمد بن سوار المصري حدثنا ع ب د ة عن عبد الملك عن عطاء عن أ ب ي ه ر ي ر ة في المراه, في المرأة

من بيت زوجها قال لا الا من قوتها والاجر بينهما ولا يحل لها ان تصدق من مال زوجها الا ب إ ذ ن قال ابو داود

هذا يضعف حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا حماد هو بن س ل م ة عن س ا ب ر عن أ ن س قال لما نزل ت لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون

وسلم. اجعلها بين قال ابو ي ن حسان بن ثابت أ ب بن كعب ي داود بلغني عن ا ل أ ن ص ا ر ي محمد بن عبد الله قال أ ب و ط ل ح ة زيد بن سهل بن ا ل أ س و د بن حرام ا بن عمرو بن زيد مناه بن عدي ا بن عمرو بن مالك بن النجار وحسان بن ثابت بن المنذر بن حرام يجتمعان إلى حرام

وهو الاب الثالث وابي بن كعب بن قيس بن عتيك بن زيد بن معاويه بن عمرو بن مالك بن النجار ف ع م ر يجمع حسان و ا ب ا ط ل ح ة وابى قال الانصارين

بين أبي وأبي ط ل حدثنا ة فتة آبا ح هلناد بن السري عن عبدة عن م ح إسحاق م د بن ب عن خ ي بن عبد الله بن عن الله الأشش ل س ي م ا يسار ن بن عن م م و ن ة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال كانت لي ج ا ر ي ة ف أ ع ت ق ت ه ا فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ف أ خ ب ر ت ه فقال ا ج ر ت الله اما إ ن ك لو كنت أ ع ط ي ت ه ا

محمد بن كثير اخبرنا سفيان عن محمد بن عجلان عن المقبر ي عن ابي ه ر ي ر ة قال امر النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقه فقال رجل يا رسول الله عندي دينار

فقال تصدق به على نفسك تصدق قال عندي آخر. قال تصدق به على ولدك. قال عندي آخر. قال تصدق به على زوجتك. أو قال、زوجك. قال عندي آخر. قال تصدق به على قال عندي آخر. قال اخر اخر او اخر على على ولدك على على زوجتك انت ابصر عندي عندي عندي خادنك عندي به به به به زوجك اخر حدثنا محمد بن كثير اخبرنا سفيان حدثنا ابو اسحاق عن وهب بن جابر الحيواني عن عبد الله بن عمرو قال

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء اثما أ ن يضيع من يقوت حدثنا أ ح م د بن صالح ويعقوب بن كعب وهذا حديثه قال

حدثنا ابن وهب قال أ خ ب ر ن ي يونس عن الزهري عن أ ن س قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سره أ ن يبسط عليه في رزقه و ي ن س أ في أ ث ر ه فليطل رحيم حدثنا مسدد و أ ب و بكر بن أ ب ي ش ي ب ة قالا حدثنا سفيان عن الزهري عن أ ب ي سلم عن عبد الرحمن بن عوف قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله

أنا ا ل ر حدثنا م الرحم شققت لها اسما من اسمي من ومن ن وهي وصلها وصلته لها ح شققت قطعها بثته محمد بن المتوكل العسقلاني حدثنا عبد الرزاق أ خ ب ر ن ا معمر عن الزهري حدثني أ ب و سلمه ان الرداد الليثي اخبره عن عبد الرحمن بن عوف انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ب م ع ن ى حدثنا مسدد حدثنا سفيان عن الزهري عن محمد بن ج ب ا

عن أ ب ي ه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال

لا يدخل الجنة قاطع ر حدثنا ح ابن كثير أ خ ب ر ن ا سفيان عن ا ل أ ع م ش والحسن بن عمرو وفطر عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو ل سليمان إلى النبي صلى الله عليه وسلم والحسن م يرفعه ورفعه فطر والحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس ل ا ولكن ا ف ب ا ل م ا ف و ل ك هو الذي إ ذ ا قطعت رحمه وصلها

حدثنا حقص بن عمر حدثنا ش ع ب ة عن عمرو بن م ر ة عن عبد الله بن الحارث عن أ ب ي كثير عن عبد الله بن عمرو قال

خ ط ب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إ ي ا ك م والشح ف إ ن م ا هلك من كان قبلكم بالشح أ م ر ه م بالبخل فبخلوا و أ م ر ه م بالقطيعه فقطعوا و أ م ر ه م بالفجور ففجروا حدثنا مسدد حدثنا إسماعيل أخبرنا أيوب حدثنا عبد علي بن أبي بنت أبي بكر حدثتني أدخل الجدد الله أسماء قالت يا رسول الله ما لي شيء إلا ما مليكة قلت رسول لي شيء

بيع بيته أ ف أ ع ق ي منه قال أ ع ط ولا توكي ف ي و ك ى عليك

حدثنا مسدد حدثنا إ س م ا ع ي ل أ خ ب ر ن ا أ ي و ب عن عبد الله بن أ ب ي مليكه عن ع ا ئ ش ة أ ن ه ا ذكرت ع د ة من مساكين قال أ ب و داود وقال غيره أ و ع د ة من صدقه فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ع ط ولا تحصي فيحصى ع ل ي ه حدثنا محمد بن كثير أ خ ب ر ن ا ش ع ب ة عن سلمه بن كهيل عن سعيد بن غ ف ل ة قال غزوت مع زيد بن طوحان

وسلمان بن ربيع فوجدت صوتاً فسالت م على ي ف ل ابي بن كعب فقال وجدت ص ر ة فيها م ئ ة دينار ف أ ت ي ت النبي صلى الله عليه وسلم فقال عرفها ح و ل فعرفتها حولا

ثم اتيته فقال عرفها حوله فعرفتها حوله ثم اتيته فقال عرفها حوله فعرفتها حوله ثم اتيته فقلت لم اجد من يعرفها فقال احفظ عددها و وكاءها ووعاءها فان جاء صاحبها والا فاستمتع بها وقال ولا ادري ا ث ل ا ث قال عرفها او م ر ة و ا ح د ة

حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن ش ع ب ة ب م ع ن ى قال عرفها حولا وقال ثلاث مرار

قال فلا أ د ر ي قال له ذلك في س ن ة أ و في ثلاث سنين حدثنا موسى بن إ س م ا ع ي ل حدثنا حماد حدثنا س ل م ة بن كهيل ب إ س ن ا د ه ومعناه قال في التعريف قال عامين أ و ث ل ا ث ة وقال ع ر ف عددها ووعاءها ووكاءها زاد ف إ ن جاء صاحبها فعرف عددها ووكاءها فادفعها إليه ق اليه أبو داود ل س يقول ذ ه الكلمة

إلا حماد في هذا الحديث يعني تعرف عددها حدثنا م ا في ي هذا ا ل ح د ي ع ي تعرف ع د د ه حدثنا ق ت ي ب ة بن سعيد حدثنا إ س م ا ع ي ل بن جعفر عن ر ب ي ع ة بن أ ب ي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن غ ي د بن خالد الجهني أ ن رجلا س أ ل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطه قال

عرفها س ن ة ثم ع ر ف و ك ا ء ه ا و ع ق ا ف ه ا ثم استنفق بها ف إ ن جاء ربها ف أ د ه ا إ ل ي ه فقال يا رسول الله فضاله الغنم فقال خذها ف إ ن م ا هي لك أ و ل أ خ ي ك أ و للذئب قال يا رسول الله فضاله ا ل إ ب ن فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى احمرت وجنتا أ و احمر وجهه وقال

ما لك ولها معها حذاؤها وسقاؤها حتى ي أ ت ي ه ا ربها حدثنا ابن السرح حدثنا ابن وهب أ خ ب ر ن ي مالك ب إ س ن ا د ه ومعناه زاد سقاؤها ترد الماء و ت أ ك ل الشجر ولم يقل خذها في ضاله الشاى وقال في ن ق ط ة عرفها س ن ة ف إ ن جاء صاحبها و إ ل ا ف ش ا ك بها ولم يذكر استنتك

الثوري وسليمان بلال و بن حدثنا م ا بن ربيعة عن سلم م ل لم يقولوا ه خذ ح د ث محمد بن رافع وهارون بن عبد الله المعنى قال ا

حدثنا ابن أ ب ي فديك عن الضحاك يعني ابن عثمان عن سالم أ ب ي النضر عن بكر بن سعيد عن غ ي د بن خالد الجهني أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن ا ل ن ق ط ة فقال عرفها س ن ة ف إ ن جاء باغيها ف أ د ه ا إ ل ي ه و إ ل ا ف ع ر ف عقاقها ووكاءها

ثم كلها إليه باغيها فأدها جاء فإن حدثنا أ ح م د بن حفص حدثني أ ب ي حدثني إ ب ر ا ه ي م بن طهمان عن عباد بن إ س ح ا ق عن عبد الله بن يزيد عن ابيه يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني أنه نحو عن النقطة الله صلى الله عليه وسلم فذكر نحو حديث قال وسئل عن النقصة فقال تعرفها قال قال فقال حولا سئل رسول صلى وسلم وسئل فذكر ربيع صاحبه حديث فإن

و ه ا إ ل ي ه و إ ل ا عرفت و ك ايضا ء ه وعفاصها ا ثم أ في مالك إ ن جاء ا ص ح ب ه ا ي د ف ع ه ا إ ل ي ه حدثنا موسى بن إ س م ا ع ي ل عن ح م ا د بن سلمة عن يحيى بن س ع ي د و ر بن ي ع ب إ س ا د قتيبة و م ع ن ا وزاد ه ف ي ه فإن جاء ب ا ا عفاصها غ ي ه فعرف وقال ع فادفعها د د ه إليه ا و حماد أ ي ض ا عن عبيد الله بن عمر عن ع م ر بن شعيب

عن أ ب ي ه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله قال أ ب و داود وهذه ا ل ز ي ا د ة التي زاد حماد بن س ل م ة في حديث س ل م ة بن كهيه ويحيى بن سعيد وعبيد الله بن عمر وربيعه إن جاء ا ص ح ب ا عقاطها ووكاءها فادفعها عقاطها ووكاءها وعرف بمحفوظة وحديث بن سويد وسلم فعرف عقبة عن أبيه عن عليه إليه أبيه الله ليست النبي صلى بن

أيضا قال عرفها سنة وحديث عمر بن الخطاب أ ي ض ا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عرفها س ن ة حدثنا مسدد حدثنا خالد يعني الطحان وحدثنا موسى ب ن اسماعيل حدثنا وهيب المعنى عن خالد الحداء عن أ ب ي العلاء عن مطرف يعني ابن عبد الله عن عياض بن حمار قال, قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

من وجد ل ق ط ة فليشفد عدل او ذوي عدل ولا يكتم

و لا يؤيد ف إ ن وجد ط ا ح ب ه ا فليردها ع ل ي ك و إ ل ا فهو مال الله عز وجل يؤتيه من يشاء حدثنا ق ص ي ب ة بن سعيد حدثنا الليث عن ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أ ب ي عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ن ه سئل عن الثمر المعلق فقال من أ ص ا ب بفيه من ب ي ح ا ج ة غير متخذ خبنه

لا شيء عليه ومن خرج بشيء منه فعليه غ ر ا م ة مثليه و ا ل ع ق و ب ة ومن سرق منه شيئا بعد أ ن يؤويه الجريم فبلغ ثمن الجن م فعليه القطع وذكر في ط ا ل ة ا ل إ ب ل والغنم كما ذكره غيره قال وسئل عن ل ق ط ة فقال ما كان منها في طريق الميساء أ و ا ل ق ر ي ة ا ل ج ا م ع ة فعرفها س ن ة ف إ ن جاء طالبها ف ا د ف ع

إليه وإن وما وفي كان يعني لم لك الخراب الركاز الخم يأتي فهي في فيها حدثنا محمد بن العلاء حدثنا أ ب و أ س ا م ة عن الوليد يعني ابن كثير حدثني ع م ر بن شعيب ب إ ث ن ا د ه بهذا قال في ض ا ل ة الشاب قال فاجمعها

حدثنا مسدد د ح ث ن ابو أ ع و ا ن ة عن عبيد الله بن ا ل أ ح م د عن عمرو بن شعيب بهذا الاسناد قال في ض ا ل ة الغنم لك أ و ل أ خ ل ك أ و للذئب خذها ق ا وكذا قال فيه أ ي و ب ويعقوب بن عطاء عن عمرو بن شعيب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال

فخذها. حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا حماد وحدثنا ابن العلاء حدثنا ابن ادريس عن ابن اسحاق عن ع م ر بن شعيب عن ابيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا قال في ظ ا ل ه الشاه فاجمعها حتى ي أ ت ي ه ا باغيها حدثنا محمد بن العلاء

حدثنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث عن بكير بن ا ل أ ش ج عن عبيد الله بن مقسم حدثه عن رجل عن أ ب ي سعيد الخدري أ ن علي بن أ ب ي طالب وجد دينارا ف أ ت ى به ف ا ط م ة ف س أ ل ت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هو رزق الله عز وجل ف أ ك ل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم و أ ك ل علي و ف ا ط م ة فلما كان بعد ذلك

ف ا ت ا م ر أ ة تنشد الدينار فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا علي أ د الدينار

حدثنا الهيثم بن خالد الجهني حدثنا وفيع عن سعد بن اوس عن بلال بن يحيى العبسي عن علي رضي الله عنه انه التقط دينارا فاشترى به د ق ي ق ا فعرفه صاحب الدقيق فرد عليه الدينار فاخذه علي وقطع منه قيراطين فاشترى به لحما

حدثنا جعفر بن مسافر التنيسي حدثنا ابن ابي هديك حدثنا موسى بن يعقوب الزمعي عن ابي حازم عن سهل بن سعد ان علي بن ابي طالب دخل على ف ا ط م ة وحسن وحسين يبكيان فقال ما يبكيهما قال الجوع فخرج علي فوجد دينارا ب ا ل س و ق فجاء الى ف ا ط م ة فاخبرها فقال اذهب الى فلان اليهودي

فخذ لنا دقيقه فجاء اليهودي فاشترى به فقال اليهودي أ ن ت خ س ن هذا الذي يزعم أ ن ه رسول الله قال نعم قال فخذ دينارك ولك الدقيق فخرج علي حتى جاء به فاطمه ف أ خ ب ر ه ا فقالت اذهب إ ل ى فلان الجزار فخذ لنا ب ج ر ه م لحما فذهب فرهن الدينار ب ج ر ه م لحم فجاء به فعجنت ونصبت وخبزت و أ ر س ل ت إ ل ى

ابيه فجاءهم فقالت يا رسول الله اذكر لك فان ر أ ي ت ه لنا حلالا اكلناه واكلت معنا من ش أ ن ه كذا وكذا فقال كلوا باسم الله فاكلوا فبينما هم مكانهم اذا غلام الله والاسلام الدينار فامر الله الله فقال السوق فقال رسول صلى عليه وسلم له فسأله النبي صلى الله عليه وسلم مني ينشد فدعي في يا سقط

فقال علي اذهب إ ل ى الجزار فقل له ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك ارسل إ ل ي بالدينار

ودرهمك رسول وسلم فأرسل عليه به فدفعه رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه صلى حدثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي حدثنا محمد بن شعيب عن المغيره بن زياد عن أبي ابي الزبير المكي

رواه النعمان بن عبد السلام عن ا ل م غ ي ر ة أ ب ي سلمه ب س ن ا ورواه ش ب ا ب ة عن م غ ي ر ة بن مسلم عن أ ب ي الزبير عن جابر قال كانوا لم يذكروا النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا مخلد بن خالد حدثنا عبد الرزاق مخلد عمل بن مسلم بن عكرمة أحتبه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإبل

غرامتها ومثلها معها

حدثنا يزيد بن خالد بن موهب و أ ح م د بن صالح ق ا ل حدثنا ابن وهب أ خ ب ر ن ي عمرو عن بكير عن يحيى بن عبد الرحمن بن حافظ عن عبد الرحمن بن عثمان ا ل ت ي م ي أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ل ق ط ة الحاج قال أ ح م د قال ابن وهب يعني في ل ق ط ة الحاج يتركها حتى يجدها صاحبها قال ابن موهب عن عمرو

قال ابن عوف اخبرنا خالد عن ابي حيان التيم عن المنذر بن جرير قال كنت مع جرير بالبوازيج فجاء الراعي بالبقره وفيها بقره ليست منها فقال له جرير ما هذه

ل ح قال ب ق فقال ر ندري لا لمن هي جرير أ خ ر ج و ه ا فقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا ي أ و ي الضاله الا ضال حدثنا زهير بن حرب وعثمان بن أ ب ي ش ي ب ة المعنى قالا

حدثنا يزيد بن هارون عن سفيان بن حسين عن الزهري عن ابي سنان عن ابن عباس ان الاقرع بن حابس س أ ل النبي صلى الله عليه وسلم ف قال يا رسول الله الحج في كل س ن ة او م ر ة و ا ح د ة قال بل م ر ة و ا ح د ة فمن زاد فهو تطوع قال ابو داود

ابن كثير جميعا عن الزهري وقال عقيل عن عن كثير عقيل وقال سمعت ن ن حدثنا النفيلي حدثنا بن ا عبد العزيز ح م د ن بن, محمد عن, بن أسلم عن ابن لأبي عن غيد لابي ليسي ابيه اسلم واقض س قال م ع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لازواجه في ح ج ة ا ل و د ا ع

هذه ظهور ثم ا ل حدثنا قسيبه بن سعيد الثقفي حدثنا الليث بن سعد عن سعيد بن أ ب ي سعيد عن أ ب ي أ ن أ ب ا ه ر ي ر ة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لمرأة مسلمة تسافر مسيرة ليلة إلا ومعها رجل الله مسلمة والمفيدي مالك الحسن تسافر ومعها منها حدثنا عبد الله بن مسلمة والمفيلي عن مالك. وحدثنا مسيرة حرمة ذو عبد عن بن بن

حدثنا بشر بن عمر حدثني سعيد سعيد بن عن بن مالك بشر أبي عمر قال الحسن في حديث عن أ ب ي ه ثم اتفقوا عن أ ب ي ه ر ي ر ة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل ل ا م ر أ ة تؤمن بالله واليوم ا ل آ خ ر أ ن تسافر يوما و ل ي ل ة فذكر معناه قال أبو داود ولم يذكر القعنبي داود والنفيني عن أبيه رواه ولم أبو أبيه بن وهب وعنى يذكر عن

عثمان بن عمر عن مالك كما بن قال القعنبي حدثنا يوسف بن موسى عن, جرير عن, سهيل عن سعيد بن يوسف موسى ج رسول ي ر عن ه هريرة ي سعيد أبي سعيد عن أبي ل قال قال عن عن بن س ر الله صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه إ ل ا أ ن ه قال بريدا حدثنا عثمان بن أ ب ي شيبه و ه ن ا د أ ن أ ب ا م ع ا و ي ة ووكيعا

ان تسافر سفرا فوق ثلاثة ايام فطاعدا الا ومعها ابوها ابنها فوق او اخوها او زوجها او ابنها او محرم منها حدثنا احمد بن حنبل حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال

لا تسافر المرأة ثلاثا إلا تسافر ومعها م حدثنا ر م ح نصر بن علي حدثنا أ ب و أ ح م د حدثنا سفيان عن عبيد الله عن نافع أ ن ابن عمر كان يرزف مولاه له يقال لها ص ف ي ة تسافر معه إ ل ى مكه ة شيبة حدثنا حدثنا حيان الأحمر خالد عثمان بن يعني سليمان بن حيان الأحمر عن ابن、جريد. عن عمر بن عطاء عن عن عطاء عمر عكرمة أبي أبو جريد

عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ض ر و ر ة في ا ل إ س ل ا م حدثنا أ ح م د بن الفرات يعني أ ب ا مسعود الرازي ومحمد بن عبد الله ا ل م خ ر م وهذا لحظه قال حدثنا يحجون عن يحجون عن دينار يتزودون مسعود عن عن بن عن عن ابن كانوا كان, يحجون ولا يتزودون قال أبو مسعود كان أهل اليمن أو ناس من أهل اليمن شبابة ورقاء عباس قال ولا قال عكريب عمر أبو أو أهل أهل

و و ن ولا يتزودون ويقولون نحن المتوكلون ف أ ن ز ل الله سبحانه وتزودوا ف إ ن خير الزاد التقوى حدثنا يوسف بن موسى حدثنا جرير عن يزيد بن أ ب ي زياد عن مجاهد عن عبد الله بن عباس قال ق ر أ هذه ا ل آ ي ة ليس عليكم جناح أ ن تبتغوا فضلا من ربكم قال

كانوا لا ي ت ج ر و ن ب م ن ا ف أ م ر و ا ب ا ل ت ج ا ر ة إ ذ ا أ ف ا ض و ا من عرفات

حدثنا مسدد حدثنا ابو م ع ا و ي ة محمد بن خازن عن الحسن بن عمرو عن مهران ابي صفوان عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اراد الحج فليتعجل حدثنا مسدد حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا العلاء بن المسيب حدثنا ابو ا م ا م ة التيني قال كنت رجلا اكري في هذا الوجه كان

ناس ي لي لي قال الرحمن فان لك لي ليس حجا ل ابن عمر تحرم وتطوف جاء قال قال بلى رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فساله عنه قال فان لك حجا

عن عنه فسكت عنه سألتني مثل ما فسكت س ر وقال ل الله صلى الله عليه وسلم فلم يجب حتى نزلت هذه الآية ليس عليكم أن تبتغوا فضلا من ربكم فأرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم جناح تبتغوا هذه حتى يجب و من ربكم أن ر أ عليه هذه آ ي ة و ق ا لك حدثنا محمد بن بشار حدثنا حماد بن م س ع د ة حدثنا ابن أ ب ي ذ ئ ب

عن ع ط ا ء ب ن ابي رباح عن عبيد بن عمير عن عبد ن ع ي الله بن عباس ان الناس في اول الحج كانوا يتبايعون بمنن وعرفه و س و ق ذي المجاز ومواسم الحج فخافوا البيع وهم ح ر ب فانزل الله سبحانه ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم

في مواسم الحج قال فحدثني عبيد بن عمير أ ن ه كان ي ق ر أ ه ا في المصحف حدثنا أ ح م د بن صالح حدثنا ابن أ ب ي فديك أ خ ب ر ن ي ابن أ ب ي ذئب عن عبيد بن عمير قال أ ح م د بن صالح كلاما كان كانوا فذكر مولى الله الناس أول الحج إلى قوله الحج معناه ابن عباس ابن عباس ما كان معناه مواسم عن عبد يبيعون أنه أن في

حدثنا أ ح م د بن حنبل حدثنا سفيان بن ع ي ي ن ة عن إ ب ر ا ه ي م بن عقبه عن كريم عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالروحاء فلقي ركبا فسلم عليهم قال من القوم فقالوا المسلمون فقالوا

فمن ففزعت فأخذت فأخرجته أنتم وسلم من محفتها الرأة رسول الله صلى الله عليه بصبي بعض فأخرجته من قالت يا رسول الله هل لهذا حد قال نعم ولك أ ي ن حدثنا ا ل ق ا ع ن ب ي عن مالك وحدثنا أ ح م د بن يونس حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة

و ل أ ه ل شام ا ل ج ح ف ة و ل أ ه ل نجد قرنه وبلغني أ ن ه وقت ل أ ه ل اليمن يلملم

حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس وعن ابن طاووس عن أ ب ي ه قال و ق د رسول الله صلى الله عليه وسلم ب م ع ن ى وقال أ ح د ه م ا و ل أ ه ل اليمن يلملم وقال أ ح د ه م ا الملم قال

فهن لهم ولمن أتى عليهن من غير أهلهم ولمن من ممن كان يريد الحج ومن كان الحج والعمر ذلك دون أتى غير يريد قال ابن طاووس من حيث أ ن ش أ قال وكذلك حتى أ ه ل م ك ة يهلون منها

حدثنا هشام بن بهرام المدائني حدثنا المعافي ا بن عمران عن أ ف ل ح يعني ا بن حميد عن القاسم بن محمد عن ع ا ئ ش ة رضي الله عنها أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لاهل العراق ذات عرق حدثنا أ ح م د بن محمد بن حنبل حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن ي ز ي د بن أ ب ي زياد عن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس عن ابن عباس

وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم لاهل المشرق العقيق حدثنا احمد بن صالح حدثنا ابن ابي هديك عن عبد الله بن عبد الرحمن بن يوحنا عن يحيى بن ابي سفيان الاخنسي ا عن جدته حكيمه عن ام سلمه زوج النبي صلى الله عليه وسلم

الى المسجد الحرام

غفر له ما ت قال د م من م ذنبه و تأخر وجبت او ه ابو ل ج ن ة شكى ع د ا ايتهما قال ل ل قال ه ب داود يرحم الله وكيعا احرم من بيت المقدس يعني الى م ك ة حدثنا ابو معمر عبد الله بن عمرو بن ابي الحجاج حدثنا عبد الوارث حدثنا عثبه بن عبد الملك السهمي حدثني زراره بن ك ر ي م ان الحارث بن عمرو السهمي حدثه قال

أ ت ي ت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بمنى أ و بعرفات وقد أ ط ا ف به الناس قال فتجيء ا ل أ ع ر ا ب ف إ ذ ا ر أ و ا وجهه قالوا

هذا وجه مبارك قال ووقت ذات عرق ل أ ه ل العراق حدثنا عثمان بن أ ب ي ش ي ب ة حدثنا ع ب د ة عن عبيد الله عن عبد الرحمن بن القاسم عن ا ب ي عن ع ا ئ ش ة قال ت نفست ا س ن ا ء بنت عميس بمحمد بن أ ب ي بكر ب ا ل ش ج ر ة ف أ م ر رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ب ا بكر ان تغتسل فتهن م ح د ث ا وإسماعيل محمد بن عيسى

ابن ابراهيم قال الحائض والنفساء اذا اتتا على الوقت تغتسلان وتقضيان المناسك كلها غير الطواف بالبيت قال ابو معمر في حديث حتى

اذكر ابن اجرمة عيسى ومجاهدة قال عن ع ط المناسك ء عن ابن عباس ابن و يقل ا ب عيسى الا الطواف بالبيت حدثنا القعنبي عن مالك وحدثنا احمد بن يونس حدثنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن ابيه عن ع ا ئ ش ة قال كنت اطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحرامه قبل وليس يحرم ان ولي

قبل أن يضوف بالبيت. حدثنا محمد بن الصباح ا ل ب ل د ا ز حدثنا اسماعيل بن زكريا عن الحسن بن عبيد الله عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة عليه كأني انظر حدثنا سليمان ابن حدثنا ابن اخبرني يونس عن قال الى المسك الله الله وبيض في المهري مفرق رسول وسلم ابن شهاب عن سالم يعني ابن محرم داود

عن ابيه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يهل ملبدا حدثنا عبيد الله بن عمر حدثنا عبد ا ل أ ع ل ى حدثنا محمد بن إ س ح ا ق عن نافع

عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم لبد راسه بالعسل حدثنا النخيبي حدثنا محمد بن سلمه حدثنا محمد بن إ س ح ا ق وحدثنا محمد بن ا ل م ن ه ل حدثنا يزيد بن زرع عن ابن اسحاق المعنى قال, قال قال عبد الله يعني ابن ابي نجيح حدثني المجاهد عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اهدى ع م ل ح د ي د ي

في هدايا رسول الله صلى الله عليه وسلم جملا كان ل أ ب ي جهل في ر أ س ه ب ر ة ح ض ة

قال ابن منهال من زاد النفيلي بذلك المشركين برة ذهب من يغيظ حدثنا ابن السرح حدثنا ابن وهب من أ خ ب ر ن ي يونس عن ابن شهاب عن عمره بنت عبد الرحمن عن ع ا ئ ش ة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن نحر عن حدثنا بن عصان رسول بقرة عمر وسلم الوداع واحدة ومحمد الله صلى الله عليه وسلم نحر عن آل محمد في محمد حجة بحثان

مهران الغازي قال حدثنا الوليد ع ن عن نحيا الأوزاعي أ عن ب ي أبي سلم عن ه ر ر رسول ي ة أن الله صلى الله عن ل وسلم ي ه عم م ذبح عثمر من نسائه ب ق ر ة بينهم ح د ث ن ا أبو و ا ل ل ي د الطيارسي ا ل عمر وحفظ بن ن ع م ه قال ابو ش ع ة قتاذة عن قال أ ب الوليد قال سمعت أ ب ا حسان عن ابن عباس أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذبح عم

صلى الظهر بذي ا ل ح ل ي ف ة ثم دعا ب ب د ن ة ف أ ش ع ر ه ا من ص ف ح ة س ن ا م ه ا ا ل أ ي م ن ثم سلت عنها الدم وقلدها ب ن ع ل ي ثم أ ت ي براحلته فلما قعد عليها واستوت به على البيداء اهل بالحج حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن ش ع ب ة بهذا الحديث بمعنى أ ب ي الوليد قال ثم سلت الدم بيده قال أبو داود رواه هماما أبو قال

قال سلت الدم عنها باصبعه قال ابو داود هذا من سنن اهل البصره الذي تفردوا به حدثنا عبد الاعلى بن حماد حدثنا سفيان بن عيينه عن الزهري ة عن عروه عن المسور بن محرمه ة ومروان بن الحكم بن ن أ م ا قالا

خرج رسول وسلم الله صلى الله عليه ل عام ا حدثنا ي ي بذي الحليفة ب ة فلما قلد الهدية وأحرم كان ح د وأشعره هند ا ث ن ا وكيع عن سفيان عن منصور والاعمش عن إ ب ر ا ه ي م عن ا ل أ س و د عن ع ا ئ ش ة أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ه د ى غنما مقلدا حدثنا عبد الله بن محمد ا ل ن ف ي ر ي حدثنا محمد بن س ل م ة عن أ ب ي عبد ا ل ر ح م

قال أ ب و داود أ ب و عبد الرحيم خالد بن أ ب ي يزيد قالوا محمد يعني ابن سلمه روى عنه حجاج بن محمد عن جهم بن الجارود عن سالم بن عبد الله عن أ ب ي ه قال أ ه د ى عمر بن الخطاب نجيبا ف أ ع ط ى بها ث ل ا ث م ا ئ ة دينار فأتى فقال النبي صلى الله صلى عليه وسلم فقال

يا رسول الله إ ن ي أ ه د ي ت نجيبا ف أ ع ط ي ت بها ث ل ا ث م ا ئ ة دينار أ ف أ ب ي ع ه ا و أ ش ت ر ي بثمنها بدن قال لا إ ن ح ر ه ا اياها قال أ ب و ز ا و د هذا ل أ ن ه كان أ ش ع ر ه ا

حدثنا عبد الله بن م س ل م ة القعنبي حدثنا أ ف ل ح بن حميد عن القاسم عن ع ا ئ ش ة قال فتلت قلائد بن رسول الله صلى الله عليه وسلم ب ي د ه ثم أ ش ع ر ه ا وقلدها ثم بعث بها إ ل ى البيت و أ ق ا م ب ا ل م د ي ن ة فما حرم عليه شيء كان له حل حدثنا يزيد بن خالد

عن ابن شهاب ع ن بنت عروة وعمرة بنت عبد ا ل ر ح م ن أن ع ا ئ ش ة رضي الله عنها قال ت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهدي من ا ل م د ي ن ة ف أ ث ت ل قلائد هديه ثم لا يجتنب شيئا مما يجتنب المحرم حدثنا مسدد حدثنا بشر بن المفضل حدثنا ابن عون عن القاسم بن محمد وعن إ ب ر ا ه ي م زعم أنه سمعه أنه

م ن ه م ا جميعا و ل م يحفظ حديث ه ذ ا من من حديث حديث حديث هذا من حديث هذا هذا ولا قالت ام المؤمنين ب ع ث رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهدي ف أ ن ا ف ت ل ت قلائدها بيدي من عهن كان عندنا ثم أ ص ب ح فينا حلالا ي أ ت ي ما ي أ ت ي الرجل من أهنه ح د ث ا القعنبي ا ل عن م ك عن أبي ا ل ز ن عن عن ا د أعرض أبي

ا ي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ر أ ى رجلا يسوق بجنه فقال اركبها

قال إ ن ه ا بدنه فقال اركبها ويلك في ا ل ث ا ن ي ة أ و في ا ل ث ا ل ث حدثنا أ ح م د بن حنبل حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج أ خ ب ر ن ي أ ب و الزبير س أ ل ت جابر بن عبد الله عن ركوب الهدي فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اركبها بالمعروف إ ذ ا الجئت إ ل ي ه ا حتى تجد ظهرا

حدثنا محمد بن كثير أ خ ب ر ن ا سفيان عن هشام عن أ ب ي ه عن ن ا ج ي ة ا ل أ س ل م ي ن أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معه بهدي فقال إ ن عطب منها شيء فانحره ثم اصبغ نعله ي في دمه ثم خل بينه وبين الناس

حدثنا سليمان بن حرب ومسدد ق ا ل حدثنا حماد وحدثنا مسدد حدثنا عبد الوارث وهذا حديث مسدد عن أ ب ي التياح عن موسى بن سلمى عن ابن عباس قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم فلانا ا ل أ س ل م ي ة وبعث معه ب ث م ا ن ع ش ر ة بدن فقال أ ر أ ي ت إ ن أ ز ح ف علي منها شيء قال تنحرها

ثم ثم منها من تصبغن فطحتها تأكل أصحابك اضربها دنيا أنت علىها على ولا ولا في أحد أو قال من أهل رفقتك ق ابو ل أ داود الذي تفرد به من هذا الحديث قوله ولا ت أ ك ل منها أ ن ت ولا أ ح د من رفقتك وقال في حديث عبد الوارث ثم اجعله على صفحتها مكان اضربها ق ل سلمة يقول الإثناد والمعنى أبو أبا أقمت داود إذا سمعت

حدثنا هارون بن عبد الله حدثنا محمد و ي ع ل ى ا ب ن عبيد ق ا ل حدثنا محمد بن إ س ح ا ق عن ابن أ ب ي نجيح عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أ ب ي ليلى عن علي رضي الله عنه قال لما نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم بدنه فنحر ثلاثين بيده و أ م ر ن ي فنحره سائرها

حدثنا إبراهيم بن إبراهيم م وحدثنا س عيسى ى الرازي أخبرنا و مسدد اخبرنا عيسى و ه ذ ا ل ق إ ب ر ا ه ي م عن ث و ر عن ر ا ش د ب ن عن سعد عبد ا ل ل ه بن ع ا ر بن ل ح ي عن عبد الله بن, بن, بن قرب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن عند النحط الثاني أعظم الأيام عند الله تبارك وتعالى عيسى عليه يوم ثم يوم اليوم وسلم الله تبارك القر قال قال ثور وهو اليوم الثاني وقال وقرب لرسول الله صلى الله لرسول صلى وهو وقرب ثور

بدنات خمس ست أو فلما ر ق ن ا ي ز ف ف ن بأيتهن ا إليه ل يبدأ وجبت ذنوبها قال فتكلم بكلمه خفيه لم افهمها فقلت ما قال قال من شاء استطعت حدثنا بن الرحمن

رسول وسلم الله صلى الله عليه فدعي ي حجة ا ل و ا و أ ت ب ا له ب أبا د ادعو فدعي ن حسن فقال لي ل علي رضي الله عنه فقال له خذ ب أ س ف ل الحرب و أ خ ذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ب أ ع ل ا ه ا ثم طعنا بها في البدن فلما فرغ ركب بغلته و أ ر د س ع ل ي رضي الله عنه حدثنا عثمان بن أ ب ي ش ي ب ة حدثنا أ ب و خالد ا ل أ ح م ر عن ابن جريج عن أ ب ي الزبير

عن جابر و أ خ ب ر ن ي عبد الرحمن بن صابق أ ن النبي صلى الله عليه وسلم و أ ص ح ا ب ه كانوا ينحرون ا ل ب د ن ة م ع ق و ل ة اليسرى ق ا ئ م ة على ما بقي من قوائمها حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا ينحر زياد بدنته بن أخبرنا يونس أخبرني زياد بن جبيع قال كنت مع ابن عمر في ميناء قال هشيم مع عمر فمر جبيع برجل وهو ينحر بدنته وهي باركة فقال وهو وهي في

وعثها قياما مقيدة س ن ة محمد صلى الله عليه وسلم حدثنا عمرو بن عون أ خ ب ر ن ا سفيان يعني ابن ع ي ي ن ة عن عبد الكريم الجزري عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أ ب ي ليلى عن علي رضي الله عنه قال أ م ر ن ي رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ن أ ق و م على بدنه و أ ق س م جنودها وجلالها و أ م ر ن ي أ ن لا أ ع ط ي الجزار منها شيئا وقال

ن حدثنا ن نعطيه من ن ع ن ا ح د محمد بن منصور حدثنا يعقوب يعني ابن إ ب ر ا ه ي م حدثنا أ ب ي عن ابن إ س ح ا ق قال حدثني خصيف بن عبد الرحمن ا ل ج ذ ر ي عن سعيد بن جبير قال قلت لعبد الله بن عباس يا أ ب ا العباس

عجبت لاختلاف اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في اهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين اوجب فقال اني لاعلم الناس بذلك انها انما كانت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حجه ة واحدة فمن ن ا اختلف ك واحده ل ل صلى الله عليه وسلم ه ا فلما ج ج ة في صلى م س بذل اوجب بالحج حليفة مجلسه فاهل في رحعته

حين فرغ من ركعتين فرغ فسمع منه ذلك أ ق وقالوا ا لما ا م ثم فحفظته عنه ركبت س ل ت به ن ق ت ه ه أ أ أ د ر ك ذلك منه ق و م وذلك أن الناس انما ل ا س إ ن ك اهل ن يأتون و و ا أرسالا س ف م ع حين ا س ت ق ت ناقته به يهل أهل إنما فقالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استقلت به ناقته ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما ع ل ى عليه

على شرف البيداء أهل وأدرك ذلك شرف وأدرك أ منه قال و م ف ق ا و ا إنما أهل خين ع ل على ل ى شرف ا ب ي د ا الله ء وإيم أوجب لقد فمن ي ا ل ص ل وأهل ا ي تقلت به ن اخذ ق ت ه وأهل بقول عبد الله بن عباس أ ه ل في ا ل مصلى إ ذ ا فرغ من ركعتين حدثنا القع نبي عن مالك عن موسى

ابن عن ق ب ة ع سالم بن عبد الله عن أ ب ي ه قال بيداؤكم هذه التي تكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ما أ ه ل رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ل ا من عند المسجد يعني مسجد ل ل ل ي ة ح د ث ن ا ا ل ق ع عن ن ب ي م ا ل ك عن ع ي د بن أبي المقبري عبيد بن عن سعيد ي ر ج ف ه قال لعبد الله بن عمر يا أبا عبد الرحمن لعبد عمر عبد تصنع أربعة بن رأيتك

لم من أرى أحدا من أصحابك يصنعه قال ما هن يا ابن جريج قال ر أ ي ت ك لا تمس من ا ل أ ر ك ا ن إ ل ا اليمانيين و ر أ ي ت ك تلبس النعال ا ل س ف ي ة و ر أ ي ت ك تصبغ ب ا ل س ف ر ة و ر أ ي ت ك إ ذ ا كنت ب م ك ة أ ه ل الناس إ ذ ا ر أ و ا الهلال ولم تذل أ ن ت حتى كان يوم التروي فقال فإني الله بن عمر أما الأركان فإني لم أرى رسول الله صلى الله لم رسول صلى عليه وسلم عبد عمر بن أرى

يمس إ ل ا اليمانيين واما النعال السبتيه فاني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر

صلى الله عليه وسلم الظهر ب ا ل م د ي ن ة أ ر ب ع ة وصلى العصر بذي ا ل ح ل ي ف ة ركعتين ثم بات بذي ا ل ح ل ي ف ة حتى أ ص ب ح فلما ركب راحلته واستوت به أ ه ل حدثنا أ ح م د بن حنبل حدثنا روح حدثنا أ ش ع ث عن حفظ عن أنس بن م ا ل ك أ ن ا ل ن ب ي صلى ا ل ل عليه ه و س ل صلى م ظهر ثم ظهره ر ك بن راحلته فلما البيداء ح على على جبل البيداء أهل د ث ا مالك ح م د بن ب ش ر حدثنا

وهب يعني ابن جرير ابن قال حدثنا أبي قال أبي سمعت محمد بن إ س ح ا ق يحدث عن ابي الزناد عن عائشه بنت سعد بن ابي وقاص قال قال سعد بن ابي الله الله صلى الله عليه وقاص س ل م إذا أخذ ط ر ي ل أهل إذا استقلت ف ر ع به إذا أشرق على جبل

حدثنا عباد بن العوام عن هلال بن خباب عن اجرمه عن ابن عباس ان ضباعه بنت الزبير بن عبد المطلب اتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اني اريد الحج اشترط قال نعم قال فكيف اقول قال قولي لبيك اللهم لبيك ومحلي من الارض حيث حبستني

مالك ا ل عن عبد ر عن عن الله الله حدثنا م القاسم وسلم ن بن عن أن عائشة الله الله رسول صلى عليه أ ر ف سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد و حدثنا موسى بن إ س م ا ع ي ل حدثنا حماد يعني ا بن س ل م ة و حدثنا موسى حدثنا وهيب عن هشام بن ع ر و ة عن ا ب ي عن ع ا ئ ش ة أ ن ه ا قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم و فينا ه ش ا

الهدال للسجة فلما كان الحليفة كان بذي بعمرة بعمرة قال موسى ن أن شاء يهل فليهل بحج م بعمرة بعمرة م ن أن شاء قال يهل فليهل و في حديث و ه ي د ف إ ن ي لولا أ ن ي أ ه د ي ت ل أ ه ل ل ت ب ع م ر ة وقال في حديث حماد بن سلمه و أ م ا أ ن ا ف أ ه ل بالحج ف إ ن معي الهد ثم اتفقوا فكنت فيمن أ ه ل ب ع م ر ة فلما كان في بعض الطريق حب

فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم و أ ن ا أ ب ك ي فقال ما يبكي قلت وجدت أ ن ي لم أ ك ن خرجت العام قال ارفضي عمرتك وانقضي ر ا ت ك وامتشقي قال موسى واهلي أ ه ل ي ب ل وقال سليمان المصدمون ح ح ج ج واصنعي ما يصنع في م ف م ا كان ل ل الصدر أمر يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم ة أمر يعني ع بالحج د ر م ن ف

وذهب ب ه ا إ ل ى ا ل و ن ا و د زاد موسى ف أ ه ل ت ب ع م ر ة ا د بن سلمه فلما كانت ليله البطحا فقضى الله عمرتها وحجها

طهرت عائشة الله عنها. حدثنا عن عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجه الوداع فمنا من اهل, بعمرة ومنا من أهل بحج وعمره ومنا من اهل ا ل ح ج واهل رسول الله صلى الله عليه وسلم ا ل ح ج ف

أ م ا من أ ه ل بالحج أ و جمع الحج و ا ل ع م ر ة فلم يحلوا حتى كان يوم ا نحن

حدثنا ابن السرح أ خ ب ر ن ا ابن وهب أ خ ب ر ن ي مالك عن أ ب ي ا ل أ س و د ب إ س ن ا د ه مثله زاد ف أ م ا من أ ه ل ب ع م ر ة ف أ ح ل حدثنا القع نبي عن مالك عن ابن شهاب عن عروه بن الزبير عن ع ا ئ ش ة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أ ن ه ا قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ح ج ة الوداع

ف أ ه ل ل ن ا ب ع م ر ة ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان معه هدي فليهل بالحج مع العمره ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا فقدمت مكه و أ ن ا حائض ولم أ ط ف بالبيت ولا بين الصفا والمروه فشكوت

انقضي ر أ س ك وانتشطي و أ ه ل ي بالحج ودعي ا ل ع م ر ة قال ففعلت فلما قضينا الحج أ ر س ل ن ي رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عبد الرحمن بن أ ب ي بكر إ ل ى التنعيم فاعتمر فقال هذه مكان عمرتك قال فطاف الذين أ ه ل و ا ب ا ل ع م ر ة بالبيت

وبين الصفا والمروه ثم حل ثم طافوا طوافا آ خ ر بعد أ ن رجعوا من م ن ا لحجهم

وأما الذين كانوا جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا. قال ابو داود رواه إ ب ر ا ه ي م بن سعد ومعمر عن ابن شهاب نحوه لم يذكروا طواف الذين أ ه ل و ا ب ع م ر ة وطواف الذين جمعوا الحج و ا ل ع م ر ة حدثنا أ ب و س ل م ة موسى بن إ س م ا ع ي ل حدثنا حماد عن عبد الرحمن بن القاسم عن ابيب عن ع ا ئ ش ة أ ن ه ا قالت لبينا بالحج حتى إ ذ ا كنا ب س ر ستو

د خ ل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم و أ ن ا أ ب ك ي فقال ما يبكيك يا ع ا ئ ش ة فقلت حفو ليتني لم أ ك ن ح ج ج فقال سبحان الله إ ن م ا ذلك شيء كتبه الله على بنات ادم فقال انسك المناسك كلها غير أ ن لا تطوفي بالبيت ولما رسول وسلم دخلنا قال الله صلى الله عليه يجعلها فليجعلها إلا مكة من عمرة عمرة من شاء يجعلها عمرة فليجعلها عمرة إلا من كان أن

معه الهدد قالت وذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه بقر يوم النحر فلما كانت ل ي ل ة البطحاء وطهرت ع ا ئ ش ة قالت يا رسول الله أ ت ر ج ع ص و ا ح د ي بحج وعمره و أ ر ج ع أ ن ا بالحج ف أ م ر رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن أ ب ي بكر فذهب بها إ ل ى التنعيم فلبت بالعمره حدثنا حدثنا شيد عثمان بن أبي حدثنا جرير عن منصور عن ا أبي ب جرير ر إ ي م

عن ع ا ئ ش ة قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نرى إ ل ا أ ن ه الحج فلما قدمنا تطوفنا بالبيت ف أ م ر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن ساق الهدي أ ن يحل ف أ ح ل من لم يكن ساق الهدي حدثنا محمد بن يحيى بن ثالث الزهلي حدثنا عثمان بن عمر أ خ ب ر ن ا يونس عن الزهري عن عروه عن عائشه ة أن رسول ل ل ا صلى الله عليه وسلم

سلم قال لو استقبلت من امري ما استدبرت لما سقت ا ل ه ق ا ل محمد أحسبه قال ولحللت مع الذين احلوا من العمره قال اراد ان يكون امر الناس واحدا حدثنا قصيبة سعيد حدثنا سعيد الليث ابن عن جابر قتيبة أبي زبيع أقبلنا مهلين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج

فعركت حتى إذا قال د م ن طفنا ا ب ك ع ب ب ة و الحل ص صلى ف فأمرنا ى والمروة رسول وسلم الله الله عليه وسلم أن يحل منا من لم ي كله ن معه فواقعنا النساء وتطيبنا بالطيب ولبسنا ثيابنا وليس بيننا وبين ع ر ف ة إ ل ا أ ر ب ع ليال ثم أ ه ل ل ن ا يوم ا ل ت ر و ي ة ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على

على عائشة فوجدها سفل فقال و ج د ه ا سفل ما قال شاني اني قد حدثت وقد حللنا ولم أ ح ل ل ولم أ ط ف بالبيت والناس يذهبون إ ل ى الحج ا ل آ ن فقال إ ن هذا أ م ر كتبه الله على بنات آ د م فاغتسلي ثم أ ه ل ي بالحج ففعلت ووقفت المواقف حتى إ ذ ا طهرت طافت بالبيت وبالصفا والمروه ثم قال قد حللت من حج من

قالت يا رسول الله إ ن ي أ ج د في نفسي أ ن ي لم أ ط ف ا ل ب ي ت حين حججت قال ت ذ ه ب بها يا عبد الرحمن ف أ ع م ر ه ا من、التنين.

وذلك ليلة ل ا حدثنا ص ب ة ح أ ح م د بن حنبل قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريد قال أ خ ب ر ن ي أ ب و الزبير أ ن ه سمع جابرا قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم على ع ا ئ ش ة ببعض هذه ا ل ق ص ة قال عند قوله و أ ه ل ي بالحج ثم حجي واصنع ما يصنع الحاج غير أ ن لا تطوفي بالبيت ولا تصلي حدثنا العباس بن الوليد بن مزيد ابن بن العبات أخر

فرني ن أبي ح د ث قال اهللنا ق ا أ ه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج خالقا لا ي خ ا ل ق ه شيء لقد م ن ا م ك ة ل أ ر ب ع ليال خلونا من ذي الحجه

قال يا رسول الله ا ر أ ي ت متعتنا هذه أ ل ل ع ا م ن ا هذا أ م ل ل أ ب د ف ق ا ل رسول الله صلى الله عليه وسلم ب ل للأبد هي قال ا ل أ و ز ا ع ي سمعت عطاء ا بن أ ب ي رباح يحدث ب هذا فلم أ ح ف ظ ه حتى لقيت ا بن جريج ف أ ث ب ت ه لي حدثنا موسى بن إ س م ا ع ي ل حدثنا حماد عن قيس بن سعد عن عطاء ا بن أ ب ي رباح عن جابر قال

قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم و أ ص ح ا ب ه

اربع ليال ل س ولما ن من ا ح ج ف ل طافوا بالبيت وبالصفى والمروة قال الله صلى الله عليه وسلم اجعلوها عمره الا رسول وسلم صلى عليه عمره من كان معه الحج فلما الهج كان يوم ا ل ت ر و ي ة اهلوا بالحج فلما كان ي ولم م ا ن ح ق د و فطافوا ا ا ب ب ل يطوفوا ت ولم ي بين الصفا والمروه حدثنا احمد بن حنبل حدثنا عبد الوهاب الثقفي حدثنا حبيب يعني المعلم عن عطاء

حدثني جابر بن عبد الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اهل هو واصحابه بالحج وليس مع احد منهم يومئذ هدى إ ل ا النبي صلى الله عليه وسلم وطلحه وكان عليا رضي الله عنه قديما من اليمن ومعه الهدي

ويحلوا إلا من كان معه الهدي إلا كان من معه فقال و ا أنا ا ن ط لو ق إلى ميناء ذ ك و ر ن اني تقطر رسول فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لو أني استقبلت من أ م ر ي ما استدبرت ما أ ه د ي ت ولولا أ ن معي الهدي ا ل ا ح ل ل حدثهم

عن ش ع ب ة عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أ ن ه قال

هذه عمرة بها فمن لم يكن عنده هدي فليحل الحل كله عمرة استمتعنا فمن لم الحل يكن فليحل و قال د دخلت م في ابو ل الى القيامة يوم قال داود هذا منكر انما هو قول ابن عباس حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثني ابي حدثنا الناس عن عطاء عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اهل الرجل بالحج ثم قدم فطاف بالبيت وبالصط ثم قدم مكة

والمروة ف قال د حل وهي عمر ق أ ب و داود رواه ابن جريج عن رجل عن عطاء دخل أ ص ح ا ب النبي صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج خالقا فجعلها النبي صلى الله عليه وسلم عمرا حدثنا الحسن بن شوكر واحمد أ ح م د ل د ث ن ا ه ش ي عن ي ي ز بن أبي ابن زياد قال ابن منيع أخبرنا يزيد بن أبي بن ابن عبدات المعنى عن مجاهد عن زياد مجاهد يزيد قال

أ ه ل النبي صلى الله عليه وسلم بالحج فلما قدم طاف بالبيت وبين الصفا والمروه وقال ابن شوكر ولم يقصر ثم اتفقا ولم يحل من أ ج ل الهدي و أ م ر من لم يكن ساق الهدي أ ن يطوف و أ ن يسعى ويقصر ثم يحل زاد ابن منيع في حديثه أ و يحلق ثم يحل ح ج ث ن ا أ ح م د بن صالح ح ج ث ن ا عبد الله بن وهب أ خ ب ر ن ي ح ي و ة أ خ ب ر ن ي أ ب و

عن عبد الله بن القاسم عن سعيد بن المسيب أ ن رجلا من أ ص ح ا ب النبي صلى الله عليه وسلم أ ت ى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فشهد عنده أ ن ه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي قبض فيه ينهى عن ا ل ع م ر ة قبل الحج حدثنا موسى أبو سلمة حدثنا حماد قرد عن عن أبي شيخ الهنائي خيوان بن خلدة ممن قتاذة موسى سلمة أبو أبي خلبة شيخ

و قال أ أ ش ع ر من ه لاصحاب ل ب ر ة معاوية أن أري أ ابن سفيانة قال ل ص النبي صلى الله عليه وسلم هل تعلمون أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كذا وكذا وعن ركوب جلود النمور قالوا نعم قال

فتعلمون أ ن ه نهى أ ن ي ق ر ن بين الحج و ا ل ع م ر ة فقالوا أ م ا هذا فلا فقال أ م ا إ ن ه ا معهن ولكنكم نسيتم حدثنا أ ح م د بن حنبل قال حدثنا هشيم أ خ ب ر ن ا يحيى بن أ ب ي إ س ح ا ق وعبد العزيز بن صهيب وحميد الطويل عن أ ن س بن مالك أ ن ه م سمعوه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي بالحج والعمرة

جميعا عمرة يقول لبيك و حدثنا ج وحجا لبيك عمرة ح أ ب و س ل م ة موسى بن إ س م ا ع ي ل حدثنا وهيب حدثنا أ ي و ب عن أ ب ي قلاب عن أ ن أن س أ ن النبي صلى الله عليه وسلم بات بها ا الحليفة إذا استوت البيداء الله يعني على الناس بذي أطبح ركب به أهل وأهل حتى ثم حمد ثم وعمر بهما فلما وكبر وسبح د بحج ق

أمر ا ل ن ابو س فحلوا حتى إذا كان يوم التروية أهلوا يوم إذا كان ا ل ح ج ن ح ر رسول وسلم سبع الله صلى الله عليه ب داود ن بيده ب قياما قال أ الذي و د ا تفرد به يعني أ ن ث س من هذا الحديث أ ن ه ب د أ بالحمد و ا ل ت ص ب ي ح والتكبير ثم أ ه ل بالحج حدثنا

كنت حين اليمن مع أمره وسلم علي عليه على رسول الله صلى الله عليه وسلم على اليمن قال فأصبت أ معه و ا ق د ت فاطمه رضي الله عنها قد لبست ثيابا ص ب ي ر ه وقد نضحت البيت بنضوح فقال ما لك ف إ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أ م ر أ ص ح ا ب ه ف أ ح ل قال قلت لها

احلال النبي صلى الله عليه وسلم قال ف أ ت ي ت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي كيف صنعك فقال قلت اهللت باهلال النبي صلى الله عليه وسلم قال فاني قد سقت الهدي وقرد قال فقال لي انحر من البدن سبعا وستين او ستا وستين وامسك لنفسك ثلاثا وثلاثين او اربعا وثلاثين وأمسك لي من كل

بدنة بطرة منها、بطعة. حدثنا عثمان بن أ ب ي ش ي ب ة حدثنا جرير بن عبد الحميد عن منصور عن أ ب ي وائل قال قال الصبي بن معبد أ ه ل ل ت بهما م ع ه

فقال عمر هديت ل س ن ة نبيك صلى الله عليه وسلم حدثنا محمد بن قدامه بن أ ع ي ن وعثمان بن أ ب ي ش ي ب ة ق ا ل حدثنا جرير بن عبد الحميد عن منصور عن أ ب ي وائل قال قال الطبيب ن معبد كنت رجلا اعرابيا نصرانيا ف أ س ل م ت ف أ ت ي ت رجلا من عشيرتي يقال له هذيب بن ث ر م ل ة فقلت له يا ه ن ا ء

إني حريص على وإني وجدت الحج والعمرة مكتوبين بأن حريص عليهم فكيف لي الحج والعمرة على أجمعهما الجهاد وجدت قال اجمعهما واذبح ما استيسر من الهدي ف أ ه ل ل ت بهما م ع ه ل م ا أ ت ي ت العذيب لقيني سلمان بن ر ب ي ع ة وزيد بن صوحان و أ ن ا أ ه ل بهما جميعا فقال أ ح د ه م ا ل ل آ خ ر ما هذا ب أ ف ق ه من بعيد قال ف ك أ ن م ا أ ل ق ي علي جبل حتى اتيت عمر بن الخطاب فقال

فقلت له يا أ م ي ر المؤمنين إ ن ي كنت رجلا أ ع ر ا ب ي ا نصرانيا و إ ن ي أ س ل م ت و أ ن ا حريص على الجهاد و إ ن ي وجدت الحج و ا ل ع م ر ة مكتوبين علي فأتيت رجلاً من فقال لي اجمعهما فيسر فقال أهللت الأوزاعي أبي قومي لي الهدي وإني أهللت بهما معا فقال لي عمر رضي وديك نبيك عليه النفيلي نسكين يحيى رجلا عمر كثير اجمعهما الله لسنة صلى الله وسلم واذبحنا بهما معا حدثنا النفيلي وحدثنا من من عنه عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير

عن أكرمة قال سمعت ابن عباس يقول حدثني عمر بن الخطاب أ ن ه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أ ت ا ن ي الليله ات من عند ربي عز وجل قال وهو بالعقية الواد داود أبو

وكذا رواه علي بن المبارك عن يحيى بن أ ب ي كثير في هذا الحديث وقال وقل ع م ر ة في حاجه حدثنا ل السري ا حدثنا

قضاء قوم كأنما ولدوا اليوم فقال ان الله تعالى قد ادخل عليكم في حجكم هذا عمره فاذا قدمتم

فمن تطوف الصفى فقد والمروة وبين بالبيت حدثنا ل إلا كان من معه عبد الوهاب بن نجسه حدثنا شعيب بن إ س ح ا ق عن ابن جريج حدثنا أ ب و بكر بن خلاد حدثنا يحيى المعنى عن ابن جريج أ خ ب ر ن ي الحسن بن مسلم عن ط ا و س عن ابن عباس أ ن م ع ا و ي ة بن أ ب ي سفيان اخبره عليه وسلم م ش قال على م ر

او رأيته ي قالوا ص ر عنه على م ر بمشقص ل خلاس لم ابن ان اخبره معاوية يذكر حدثنا الحسن ابن عبد ل ي ومخلد ا ن خ ا ل ومحمد الرزاق م ع عبد ن حدثنا ى قالوا ا ل اخبرنا معمر عن ابن ط ا و و س عن ابيه عن ابن عباس ان م ع ا و ي ة قال له اما علمت اني قصرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشقه اعراض

على المروة ل زاد ا حدثنا س ن في ح ي لحجته ح د ث ابن معاذ أخبرنا أبي حدثنا أبي ش ع ب ة عن مسلم القري سمع ابن عباس يقول أ ه ل النبي صلى الله عليه وسلم بعمره و أ ه ل أ ص ح ا ب ه بحجه حدثنا حدثني عبد جدي بن, بن بن عن عن عن ابن الملك الليل شعيب عقيل أبي ش ا سالم ابن الله أنا ب عبد عبد بن عن عمر على الله قال تمت على

رسول وسلم الله صلى الله عليه فكان ي الهدية الحليفة وبدأ رسول الله صلى الله عليه عليه حجة الحج بالحج الحج بالعمرة بالعمرة بالعمرة الوداع وساق الله الله الناس الله الله إلى رسول صلى وسلم فأهل أهل رسول صلى وسلم إلى وبدأ وتمتع فأهدى معه مع منه ثم من الناس من أ ه د ى وساق الهدي ومنهم من لم يهد ي فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكه قال للناس من

ومن كان منكم أ ه د ا ف إ ن ه لا يحل له من شيء حرم منه حتى يقضي حجه ومن لم يكن منكم أ ه د ا فليطف بالبيت وبالصفا و ا ل م ر و ة وليقصر ا وليحلل ا ثم ليبل بالحج و ا ل ي ه د فمن لم يجد ه د ي ة فليصم ث ل ا ث ة أ ي ا م في الحج و س ب ع ة إ ذ ا رجع إلى أهله و ط الى ف ر س و الله ل ص اهله ل ل عليه وسلم

ركن اول شيء ثم خب ثلاثه اطواف من السبع ومشى ا ر ب ع ة اطواف ثم ركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام ركعتين ثم سلم فانصرف ف أ ت ى الصفا طاف بالصفا والمروه س ب ع ة اطواف ثم لم يحلل من شيء حرم منه

حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر و أ ف ا ض فطاف بالبيت ثم حل من كل شيء حرم منه وفعل الناس مثلما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أ ه د ى وساق الهدي من الناس حدثنا القعنبي عن مالك نافع الله النبي الله أنها قال صلى عمر زوج وسلم رسول شأن

لم تحلل أنت من عمرتك أنت ف قال إ ن ي لبست ر أ س ي و ق ل ت هدي فلا أ ح ل حتى أ ن ح ر ا ل هدي حدثنا هند يعني ا بن ا ل س ر ي عن ابن أ ب ي ز ا ئ د ة أ خ ب ر ن ا محمد بن إ س ح ا ق عن عبد الرحمن بن ا ل أ س و د عن سليم بن ا ل أ س و د أن أبا كان ذر يقول

في من حدثنا ج النفيدي احدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد أ خ ب ر ن ي ر ب ي ع ة بن أ ب ي عبد الرحمن عن الحارث بن بلال بن الحارث عن أ ب ي ه قال قلت يا رسول الله فسخ الحج لنا خ ا ص ة أ و لمن بعدنا قال

بل لكم الأعنبي خاصة حدثنا عن عن قالت كان الفضل ابن عباس رسول الله صلى الله عليه الله يا ي ن رسول إليها إليه وتنظر فجعل الله صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إ ل ى الشق ا ل آ خ ر فقالت يا رسول الله إ ن ف ر ي ض ة الله على عباده

افأحج قال حدثنا د ا ب شعبه عن النعمان ل بن سالم عن عمرو بن اوس عن ابي رزين قال حفص في حديثه رجل من بني عامر انه قال يا رسول الله إن أبي شيخ كبير

ق ا ع الحج ولا الضعف ع م ر ولا ل ا قال احجج عن ابيك و ع ت ر ح د ث ن ا اسحاق س ابن م ع ي الطالقاني السريف سليمان ابي ل المعنى قال وهناد ابن واحد اسحاق ق حدثنا ابن عن ابن أبي عروبة عن عروبة عبدة ت ا ة عن ع ز ر ة شبرمة شبرمة عن سعيد جبيع عن ابن عباس عليه سمع ابن ابن ان النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول عن شبرمة قال من وسلم يقول لبيك لي الله رجلا صلى قال قال اخ

أو قريب لي. قال ر ي لي ب ق حججت عن نفسك قال لا قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمك ا ل عن نافع عن عبد الله بن عمر أن تلبية رسول الله صلى الله عليه والنعمة عبد عمر ابن أن إن وكان ابن الله الله الله اللهم لا الحمد والملك لا قال تلبية لبيك لبيك لبيك رسول صلى وسلم لك لك لا شريك لك قال وكان عبد الله شريك شريك

يزيد في تلبيته لبيك لبيك لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء اليك والعمل حدثنا أ ح م د بن حنبل حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا جعفر

حدثنا أ ب ي عن جابر بن عبد الله قال أ هل رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر التلبيه مثل حديث ابن عمر قال والناس يزيدون ذا المعارج ونحوه من الكلام والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع فلا يقول لهم شيئا

حدثنا قال اتاني جبريل صلى الله عليه وسلم فامرني ان امر اصحابي ومن معي ان يرفعوا اصواتهم بالاهلال

او قال ب ا ل ت ل ب ي ة يريد ا ح د ه ا حدثنا احمد بن حنبل حدثنا وكيع حدثنا ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس عن الفضل ا بن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لبى حتى رمى ج م ر ة العقب حدثنا احمد بن حنبل حدثنا عبد الله بن نمير. حدثنا يحيى عبد سعيد عبد عبد ابن ابن نمير ابن عن ابن عن ابن ابن الله سلم عمر ابي عبد الله الله الله الله عن

ع ب ي ه قال غدونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مننا م إ ل ى عرفات منا ل ل م ومن ب ي الملبي ك ف ر حدثنا حدثنا مسدد حدثنا عن ابن هشيم أبي ي ل ى عن عطاء عن ا ن عن ن عباس ب ا ل صلى الله عليه و س ل م ق ا ل يلبي ا ل م ع عبد ت حتى يستلم م م ر الحجر رواه قال ل ل داود ا أبو ك بن أبي سليمان وهمام عن عطاء عن ابن عباس سليمان عن عن وهمام عطاء

もうこそ。

حدثنا أ ح م د بن حنبل قال وحدثنا محمد بن عبد العزيز بن أ ب ي رزمه أ خ ب ر ن ا عبد الله بن إ د ر ي س أ خ ب ر ن ا ابن إ س ح ا ق عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن ا ب ي عن أ س م ا ء بنت أ ب ي بكر قال ق ر ج ن ا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجاجا حتى إ ذ ا كنا ب ا ل ع ر ج نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزلنا فجلست ع ا ئ ش ة رضي الله

وجلست ل الله صلى الله عليه إ ل ى جنب ابي وكانت زماله ابي بكر وزماله رسول الله صلى الله عليه وسلم واحده مع غلام لابي بكر فجلس ابو بكر ينتظر ان يطلع عليه فطلع وليس معه بعير قال اين ب ع ي ر قال اضللته البارحه قال فقال أبو بكر بعير واحد تضله

قال فرفق يضربه ورسول الله صلى الله عليه وسلم يتبسم ويقول انظروا إ ل ى هذا المحرم ما يصنع قال ابن ابي رزمه فما يزيد رسول الله صلى الله عليه وسلم على ان يقول انظروا إ ل ى هذا المحرم ما يصنع ويتبسم

ا ب ن ا م ي ة عن أ ب ي ه أ ن رجلا أ ت ى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بن جعران وعليه أ ث ر خلوق أ و قال صفره وعليه ج ب فقال يا رسول الله كيف ت أ م ر ن ي أ ن أ ص ن ع في عمرتي فانزل الله تبارك وتعالى على النبي صلى الله عليه وسلم الوحي فلما سري عنه قال أ ي ن السائل عن ا ل ع م ر قال اغسل عنك أ ث ر الخلوق

او قال اثر الصفرة واخلع الجبة عنك واصنع الجبة عمرتك صنعت في في عنك ما حدثنا ج ر ح محمد بن عيسى حدثنا ابو ع و ا ن ة عن ابي بشر عن عطاء عن يعلم ا م ي ة وهشيم عن الحجاج عن عطاء

عن يعلى عن طفوان ابن يعلى عن ابيه بهذه قال ق فيه فقال له النبي له الله عليه وسلم اخلع فخلعها فقال اخلع صلى وسلم من جذبتك وساق رأسه حدثني ا ز ي د بن خ الليث ه موهب ه بن ن م ا ا ل د الرملي قال ح د ن ي الليث عن عطاء بن ابي رباح عن ابن ي ع ل ى بن م ن ي ة عن ابيه بهذا الخبر قال فيه فامره رسول الله صلى الله عليه وسلم

أ ن ينزعها نزعه ويغتسل مرتين أ و ثلاث ة وساق الحديث حدثنا ع ق ب ة بن مكرم حدثنا وهب بن جرير حدثنا أ ب ي قال سمعت قيس بن سعد يحدث عن عطاء عن صفوان بن يعلى بن ا م ي ة عن أ ب ي ه أ ن رجلا أ ت ى النبي صلى الله عليه وسلم ب ا ل ج ي ر ا ن ة وقد أ ح ر م ب ع م ر ة وعليه ج ب ة وهو مصفر لحيته و ر أ س ه وساق هذا الحديث

حدثنا مسدد و أ ح م د بن حنبل قال حدثنا سفيان عن الزهري عن ث ا ل م عن أ ب ي ه قال

س أ ل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يترك المحرم من الثياب فقال لا يلبس القميص ولا, ولا السراويل ب ر ن ولا ل ا س ولا العمامه ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران ولا الخفين إ ل ا لمن لا يجد النعلين فمن لم يجد النعلي

فليلبس الخفين وليقطعهما حتى أسفل من حدثنا ت ى يكونا الكعبين من أسفل ح عبد الله بن مسلمه عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حدثنا قسيبه بن سعيد حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى وزاد ولا تنتقب

ولا ل ا تنبس قال ف ي ن ق ا أ ب و داود وقد ر و ا هذا الحديث حاسم بن إ س م ا ع ي ل ويحيى بن أ ي و ب عن موسى بن ع ق ب ة عن نافع على ما قال ليه و و ر الليل ه موسى بن طارق عن موسى موقوفا بن بن عقبة موقوفا على بن بن موقوفا بن عن طارق ع ى ابن عمر و ك ذ ك رواه ع ب د ا ل ومالك المديني النبي صلى الله عليه وسلم ه وإبراهيم بن وأيوب بن ابن عن نافع عن عن عمر سعيد عمر موقوفا

وسلم. المحرمة لا ن عن عن قال س المحرمه بن ابن المديني سعيد نافع النبي ا صلى ل ل ع لا ي ه وسلم ل المحرمة لا تنسقب ولا تلبس القفازين حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا بن

حدثنا يعقوب حدثنا أ ب ي عن ابن إ س ح ا ق قال ف إ ن نافعا مولى عبد الله بن عمر حدثني عن عبد الله بن عمر أ ن ه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى النساء في إ ح ر ا م ه ن عن ا ل ق ف ا ز ي ن والنقاب وما الورس والزعفران والتلبس بعد ذلك ما من ألوان الثياب أو حزا أو أو سراوية مسى من ما من معفرا الثياب الثياب حزا ذلك بعد حلية أحبت

او قميصا او كفرى

قال أ ب و داود روى هذا الحديث عن ابن إ س ح ا ق عن نافع عبده بن سليمان ومحمد بن سلمه الى قوله وما مس ا ل و ر س والزعفران من الثياب ولم يذكرا ما بعده حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد نافع ابن موسى بن عن عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أنه وجد القرى فقال ألقي علي ثوبا يا نافع فألقيت عليه برنسا فقال تلقي

علي هذا قد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ن يلبسه المحرم حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس ابن قال

سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول السراويل لمن لا يجد ا ل إ ز ا ر والكف لمن لا يجد النعلين أبو داود د هذا ح ث أهل ومرجعه إلى البصرة إلى مكة جابر بن زيد والذي السراويل يذكر ولم ا ل ذكر تفرد به منه قال ط ع في خ ف ح د ث ن ا الحسين ب ن الجنيز ا ل داود م غ ا حدثنا ن ي أ ب أسامة أخبرني س قال عمر بن ي و

ا ل ث قال حدثتني ع ا ئ ش ة بنت طلحه ان ع ا ئ ش ة أ م المؤمنين رضي الله عنها حدثتها قال كنا نخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم إ ل ى م ك ة فنضمد جباهنا بالسك المطيب عند الاحرام ف إ ذ ا عرقت إ ح د ا ن ا سال على وجهها فيراه النبي صلى الله عليه وسلم فلا ي ن ه ى ح د ث ن ا قطيبة بن سعيد بن د ح ث ن ا ابن أبي

عدي عن محمد بن ح ا س وقال ذكرت لابن شهاب فقال حدثني سالم بن عبد الله ان عبد الله يعني ابن عمر كان يصنع ذلك يعني يقطع الخفين ل ل م ر أ ة المحرمه ثم حدثته ص ف ي ة بنت ابي عبيد ان ع ا ئ ش ة حدثتها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان رخص للنساء في الخفين فترك ذلك حدثنا احمد بن حنبل حدثنا محمد بن

احمد بن جعفر حدثنا بن شعبة عن ابي عن جعفر سمعت ح ا قال س ا ل ب ر ا ء يقول لما صالح رسول الله صلى الله عليه وسلم اهل ا ل ح د ي ب ي ة صالحهم على ان لا يدخلوها الا بجلبان السلاح ف س أ ل ت ه ما جلبان السلاح قال ا ل ق ر ا ب بما فيه حدثنا احمد بن حنبل حدثنا أخبرنا يزيد بن أبي زياد عن مجاهد بن اخبرنا بن عن هسيم ابي

ع ا ئ ش ة قالت كان ا ل ر ق ب ا ن يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات ف إ ذ ا حادوا بنا سدلت إ ح د ا ن ا جلبابها من ر أ س ه ا على وجهها ف إ ذ ا جاوزونا كشفنا حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا محمد الرحيم يحيى حصين الحصين حدثت حجم عبد زيد بن بن عن عن بن أنيسة عن بن عن قالت أبي أبي أم سلم

ج ج ن ا مع النبي صلى الله عليه وسلم ح ج ة الوداع ف ر أ ي ت اسامه وبلالا واحدهما اخذ بخطام ن ا ق ة النبي صلى الله عليه وسلم والاخر رافع ثوبه ليستره من الحر حتى رمى ج م ر ة العقبه ة حدثنا احمد بن حنبل حدثنا دينار بن سفيان عن عمر بن دينار عن عطاء عن ابن عن النبي عطاء وطاور عباس عمر صلى ل ل عليه وسلم

ا حدثنا ت ج م محرم وهو ح عثمان بن أ ب ي ش ي ب ة حدثنا يزيد بن هارون أ خ ب ر ن ا هشام عن ع ك ر م ة عن ابن عباس أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم في ر أ س ه من داء كان به حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا الرزاق عن عن أن الله الله احتجم محرم عبد قساد بن خنبل أخبرنا عن عن أنس أن الرزاق الله الله معمر وسلم رسول صلى عليه وهو

على ظهر القدم من وجع كان ب قال ابو داود

سمعت أ ح م د قال ابن أ ب ي ع ر و ب ة أ ر س ل ه يعني عن حسابه حدثنا أ ح م د بن حنبل حدثنا سفيان عن ايوب بن موسى عن نبيه بن وهب قال اشتكى عمر بن عبيد الله بن معمر عينيه ف أ ر س ل إ ل ى أ ب ا ن بن عثمان قال سفيان وهو أ ما ي ر ل م م ما و س يصنع بهما قال ا ض م د ه م ا بالصبر ف إ ن ي سمعت عثمان رضي الله عنه يحدث

وذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا عثمان بن أ ب ي ش ي ب ة حدثنا إ س م ا ع ي ل بن إ ب ر ا ه ي م بن ع ل ي ة عن أ ي و ب عن نافع عن نبي بن وهب

هذا ا ل حدثنا ي ح د ث عبد الله بن مسلمه عن مالك عن غيث بن أ س ل م عن إ ب ر ا ه ي م بن عبد الله بن حنين عن أبي أن عبد ابيه ل ن بن عباس والمسور بن مخرمة بالأبواء والمسور اختلفا فقال ابن مخرمة س ل المحرم ر أ وقال المسور لا يغسل فأرسله عبد الله بن عباس إلى أبي أيوب فوجده يغسل بين القرنين وهو القرنين لا المحرم الله عباس الأنصري يغسل فأرسله إلى يغسل رأسه أبي بين عبد بن

ويستر بثوب قال ف س ل م ت ع ل ي ه ق ا ل قلت من أنا هذا ع ب د ا ل ل ه ب ن ن خ ي أرسلني إليك ع ب د ا ل ل ه ب ن ع ب ا س أسألك ك ي ف ك ا ن ر س و ل ا له ل صلى ا ل ل ه ع ل ي ه و س ل يغفل م محرم رأسه وهو محرم قال فوضع أ ب و أ ي و ب يده على الثوب فطاطاه

حتى بدا ل ر أ س ه ثم قال ل إ ن س ا ن يصب عليه أ ص ب ب قال فصب على ر أ س ه ثم حرك أ ب و أ ي و ب ر أ س ه بيديه ف أ ق ب ل بهما و أ د ب ر ثم قال هكذا ر أ ي ت ه يفعل صلى الله عليه وسلم حدثنا عبد الدار عبيد القعنبي عن مالك عن نافع عن عبيه بن بني أن بن مالك الله عبيه وهب أخي بني عبد الدار أن عمر بن عبيد الله

أ ر س ل إلى أ م ا ن ب ن عثمان بن عفان ي س أ ل ه و أ ب ا ن يومئذ أ م ي ر الحاج وهما محرمان إ ن ي أ ر د ت أ ن أ ن ت ح ط ل ح ة بن عمر بنت ش ي ب ة بن جبير ف أ ر د ت أ ن تحضر ذلك ف أ ن ك ر ذلك عليه أ ب ا ن وقال إ ن ي سمعت أ ب ي عثمان بن عفان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

لا ي ن حدثنا المحرم ولا ينكح ح ق س ي ب ة بن سعيد أ ن محمد بن جعفر حدثهم حدثنا سعيد عن مطر ويعلى بن حكيم عن نافع عن نبيه بن وهب عن أ ب ا ن بن عثمان عن عثمان أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر مثله زاد ولا يخطب حدثنا موسى بن حدثنا حماد عن حبيب بن الشهيد بن عن بن إسماعيل موسى

عن ميمون بن مهران عن يزيد بن ا ل أ ق م ا بن أ خ ي م ي م و ن ة عن م ي م و ن ة قال تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن حلالان بسره حدثنا مسدد حدثنا حماد بن زيد عن أ ي و ب عن ع ك ر م عن ابن عباس أ ن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج م ي م و ن ة وهو محرم حدثنا ابن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي

حدثنا سفيان عن إ س م ا ع ي ل بن أ م ي ة عن رجل عن سعيد بن المسيب قال

وهم ابن عباس في تزويج م ي م و ن ة وهو محرم حدثنا أ ح م د بن حنبل حدثنا سفيان بن ع ي ي ن ة عن الزهري عن ث ا ل ث عن أ ب ي ه سئل النبي صلى الله عليه وسلم ع ما يقتل المحرم من الدواب فقال خمس لا جناح في قتلهن على من قتلهن في الحل والحرم ف أ ر ة و ا ل ذ ة و ا ل غ ا والكلب العقور ب

حدثنا علي بن بحر حدثنا ح ا ت م بن إ س م ا ع ي ل حدثني محمد بن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أ ب ي صالح عن أ ب ي ه ر ي ر ة أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

خمس قتلهن حدثنا ل ل الحرم الحية والعقرب والحذأة والفأرة والكلب العقور ا في أ ح م د بن حنبل حدثنا هشيم حدثنا يزيد بن أ ب ي زياد حدثنا عبد الرحمن بن أ ب ي نعم البجلي عن أ ب ي سعيد الخدري أ ن النبي صلى الله عليه وسلم سئل ع ما يقتل المحرم قال

ا ل ح ي ة والعقرب والفويسقه ويرمي الغراب ولا يقتله والكلب العقور والحفئه والسبع العاد

حدثنا محمد بن كثير حدثنا سليمان بن كثير عن حميد الطويل عن إ س ح ا ق بن عبد الله بن الحارث عن ابيه وكان الحارث خ ل ي ف ة عثمان على الطائف فصنع العثمان طعاما فيه من الحجر واليعاقيد ولحم الوحش قال فبعث إ ل ى علي بن أ ب ي طالب فجاءه الرسول وهو يخبط لاباع عليه فجاءه وهو ينقض الخبط عن يده ف ق ا ل له ك ل فقال

أطعموه قال و م ح ا ا فإنا ل فقال حرم علي رضي الله عنه أ ن ش د و ا الله من كان هاهنا من أ ش ج ع أ ت ع ل م و ن أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ه د ى إ ل ي ه رجل في م ا ر وحش وهو محرم ف أ ب ى أ ن ي أ ك ل ه قالوا نعم

حدثنا أ ب و س ل م ة موسى بن إ س م ا ع ي ل حدثنا حماد عن خيث عن عطاء عن ابن عباس أ ن ه قال يا زيد بن أ ر ق م هل علمت أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ه د ي اليه ع ب د ص ي د فلم يقبل وقال إ ن ا حرم قال نعم

حدثنا قصيبه بن سعيد حدثنا يعقوب يعني ا ل إ س ك ن د ر ا ن ي القاري عن ع م ر عن المطلب عن جابر بن عبد الله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ص ي د البر لكم حلال

ما لم تفيدوه او تفيدوه يصد、لكم. قال ابو داود اذا تنازع الخبران عن النبي صلى الله عليه وسلم ينظر بما اخذ به اصحابه حدثنا عبدالله عن عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن نافع عن مع عليه ببعض ابن ابي ابن ابي ابي قتادة الأنصاري عن أبي قتادة مالك النضر الله السيمي الانصاري انه مسلمة مولى مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم كان كان مكة طريق حتى اذا كان ببعض طريق مكة

ت ل ف مع أ ص ح ا ب له محرمين وهو غير محرم ف ر أ ى حمارا وحشيا

فسوى على فرسه قال ف س أ ل أ ص ح ا ب ه أ ن يناولوه صوته ف أ ب و ا ف س أ ل ه م ربحه ف أ ب و ا ف أ خ ذ ه ثم شد على الحمار فقتله ف أ ك ل منه بعض أ ص ح ا ب رسول الله صلى الله عليه وسلم و أ ب ا بعضهم فلما أ د ر ك و ا رسول الله صلى الله عليه وسلم س أ ل و ه عن ذلك فقال إ ن م ا هي ط ع م ة أ ط ع م ك م و ه ا الله تعالى

حدثنا محمد بن عيسى حدثنا حماد عن ميمون بن جابان عن ابي ر ا ف ع عن ابي ه ر ي ر ة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال

الجراد من صيد البحر حدثنا مسدد حدثنا عبد الوارث عن حبيب المعلم عن أبي المهزم. عن ابي ل م م ه ز عن أ ه ر ي ر ة قال أ ص ب ن ا صرما من جراد فكان رجل منا يضرب بصوته وهو محرم فقيل له إ ن هذا لا يصلح فذكر فقال ضعيف ذلك البحر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إنما هو من صيد البحر. أبا داود يقول أبو المهزم إنما من أبا أبو صيد داود هو سمعت وقال

و الحديثان جميعا و حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا حماد عن ميمون بن جابان عن ابي رافع عن كعب قال الجراب البحر حدثنا بقية عن خالد الصحان عن خالد الحزاء ابي قلابة عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن كعب بن عجرة ان رسول الله ليلى رسول صلى الله عليه وسلم الحديدية فقال عجرة مر وهب بن بقية عبد بن كعب بن به من زمن عن عن عن عن عن صيد قد أسلم

هاذاك هوام رأسك قال نعم ف ق النبي ا ل صلى الله عليه وسلم احلق ثم اذبح شاسا مسكا او ث م ث ل ا ث ة ايام او اطعم ث ل ا ث ة ا ط ع من م تمر على س ت ة مساكين حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا حماد عن د ا و د عن الشعب ي عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن كعب بن ع ج ر ة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له انشئ

ف ان س ك نسيكه و ان شئت فقم ث ل ا ث ة ايام و ان شئت فاطعم ث ل ا ث ة افع من تمر لسته مساكين حدثنا ابن المثنى حدثنا الوفاة علي لفظ فذكر عجرة نصر وهذا كعب القصة فقال

قال امعك دم قال لا قال فقم ث ل ا ث ة ايام او تصدق ب ث ل ا ث ة اطع من ت م على س ت ة مساكين بين كل مسكينين صاع

حدثنا ق ت ي ب ة بن سعيد حدثنا ل ي س عن نافع أ ن رجلا من ا ل أ ن ص ا ر أ خ ب ر ه عن شعب بن ع ج ر ة و كان قد أ ص ا ب ه في ر أ س ه أ ذ ى فحلق ف أ م ر ه النبي صلى الله عليه وسلم أ ن يهدي هديا ب ق ر ة حدثنا محمد بن منصور حدثنا يعقوب حدثني أ ب ي عن ابن إ س ح ا ق

حدثني ابان يعني ابن صالح عن الحكم بن ع ت ي ب ة عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن كعب بن ع ج ر ة قال اصابني هوام في ر أ س ي وانا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبيه حتى تخوفت على بصري فانزل الله سبحانه وتعالى فيه فمن كان منكم مريضا او به اذى من راسه ف الايه فدعاني

عليه وسلم فقال ا لي حدثنا ي أيام مساكين زبيب رأسي ق فرقا رأسك أو أطعم ستة مساكين فرقا من زبيب أو ستة انسك نسكت وصم من ثم ثلاثة فحلقت شاتا ح عبد الله بن مسنه القعندي عن مالك عن عبد الكريم بن مالك الجزري عن عبد الرحمن بن أ ب ي ليلى عن كعب بن ع ج ر ة في هذه ا ل ق ص ة زاد أجزاء ذال أي ففعلت عنك

حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن حجاج ا ل ص و ا ر

حدثني يحيى بن ابي كثير عن ع ك ر م ة قال سمعت الحجاج بن عمرو الانصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كسر او عرج فقد حل وعليه الحج من قابل قال ع ك ر م ة س أ ل ت ابن عباس وابا ه ر ي ر ة عن ذلك فقالا صدق حدثنا محمد بن المتوكل العسقلاني و س ل م ة قالا حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن

بن أبي كثير عن, عكرمة عن عبد ك م ة عن ع الله بن رافع عن الحجاج بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كسر أ و عرج أ و مرض فذكر معناه قال س ل م ة بن شبيب قال أ ن ب أ ن ا معمر حدثنا النسيدي حدثنا محمد بن سلمة عن محمد عن بن إ س ح ا ق عن عمر بن ميمون قال

سمعت أ ب ا حاضر ا ل ح م ي ر ي ة يحدث أ ب ي ميمون بن مهران قال خرجت معتمرا عام حاصر أ ه ل الشام ا بن ز ب ي ر ب م ك ة وبعث معي رجال من قومي بهدي فلما انتهينا إ ل ى أ ه ل الشام منعونا أ ن ندخل الحرم فنحرت الهدي مكاني ثم أ ح ل ل ت ثم رجعت فلما كان من العام المقبل خرجت ل أ ق ض ي عمرتي ف أ ت ي ت ابن عباس ف س أ ل ت ه فقال

أبدل الهديا ف إ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم أ م ر أ ص ح ا ب ه أ ن يبدلوا الهدي الذي ن ح ر و عام ا ل ح د ي ب ي ة في ع م ر ة القضاب ء حدثنا محمد ن حدثنا حماد بن زير عن أيوب عن نافع أن ابن كان نهارا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عبيد عمر عليه فعل أيوب بات بذيقوا يصبح زير ويغتسل يدخل ويذكر حماد قدم حتى ثم الله مكة مكة وسلم إلى صلى

حدثنا عبد الله بن جعفر البرمكي حدثنا معي عن مالك

وحدثنا مسدد وابن حنبل عن يحيا وحدثنا عثمان ن يحيا ح و د ن ا ع ث بن أ ب ي ش ي ب ة حدثنا أ ب و ا س ا م ة ج م ي عن ا ع عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أ ن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل م ك ة من ا ل ث ن ي ة العليا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل مكة من كداء من ثانية البطأ ويخرج من الثانية يعني الله كداء البطأ السفلى زاد المرمكي صلى عليه وسلم يدخل ويخرج مكة

ثنيتي مكة و حدثنا ي مسدد أتم د ح ث عثمان بن أ ب ي ش ي ب ة حدثنا أ ب و أ س ا م ة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أ ن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج من طريق ا ل ش ج ر ة ويدخل من طريق المعرق

حدثنا هارون بن عبد الله حدثنا أ ب و أ س ا م ة حدثنا هشام بن ع ر و ة عن أ ب ي عن ع ا ئ ش ة رضي الله عنها قال دخل كداء ودخل كدل يدخل يدخل كدل رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح من كداء من أعلى العمرة قال وكان عروة يدخل وكان أكثر أقربهما وكان وكان وكان عام منهما جميعا ما كان منذره إلى في من من مكة من من

س ف ي ا ن بن ع ي ي ن ة عن هشام بن ع ر و ة عن عبيد عن ع ا ئ ش ة أ ن النبي صلى الله عليه وسلم كان إ ذ ا دخل م ك ة دخل من أ ع ل ا ه ا وخرج من أ س ف ر ه ا حدثنا يحيى بن معين أ ن محمد بن جعفر حدثهم حدثنا ش ع ب ة قال سمعت أ ب ا ق ز ع ة يحدث عن المهاجر المكي قال سئل جابر بن عبد الله عن الرجل يرى البيت يرفع يديه فقال

ما كنت أ ر ى أ ح د ا يفعل هذا إ ل ا اليهود وقد حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكن يفعله حدثنا مسلم بن إ ب ر ا ه ي م حدثنا سلام بن مسكين

حدثنا ثابت البناني عن عبد ابن ل ل ه رباح الأنصاري عن أ ب ي ه ر ي ر ة أ ن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل م ك ة طاف بالبيت وصلى ركعتين خلف المقام يعني يوم الفتح حدثنا أ ح م د بن حنبل حدثنا بهد بن أ س د وهاشم يعني ابن القاسم قال حدثنا سليمان بن ا ل م غ ي ر ة عن ثابت عن عبد الله بن رباح عن أ ب ي ه ر ي ر ة قال

أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل م ك ة ف أ ق ب ل رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ل ى الحجر فاستلمه ثم طاف بالبيت ثم أ ت ى الصفا فعلاه حيث ينظر إ ل ى البيت فرفع يديه فجعل يذكر الله ما شاء أ ن يذكره ويدعوه قال و ا ل أ ن ص ا ر تحته قال هاشم فدعا

وحمد الله ودعا ح م الله و د بما شاء أ ن يدعو حدثنا محمد بن كثير أ خ ب ر ن ا سفيان عن الاعمح عن إ ب ر ا ه ي م عن عابث بن ر ب ي ع عن عمر أ ن ه جاء إ ل ى الحجر فقبله فقال إ ن ي أ ع ل م أ ن ك حجر لا تنفع ولا تضر

ولولا أني رأيت رسول وسلم الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك ما أني رأيت حدثنا أ ب و الوليد الطيالسي حدثنا ليث عن ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر قال لم أ ر ى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح من البيت إ ل ا الركنين اليمانيين حدثنا مخلد بن خالد حدثنا بن عبد الرزاق اخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر أ ن ه أ خ ب ر بقول

ل ع ا ئ ش ة رضي الله عنها إ ن الحجر بعضه من البيت فقال ابن عمر والله إ ن ي لاظن ع ا ئ ش ة إ ن كانت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم إني إلا لأظن أنهما عليه يترك ليسا البيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يترك استلامهما إلا أنهما ليسا على قواعد البيت

ولا طاف الناس وراء الحجر إ ل ا لذلك حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن عبد العزيز بن أ ب ي رواد عن نافع

عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع أ ن يستلم الركن اليماني والحجر في كل ق و ف ة قال وكان عبد الله بن عمر يفعله ا ل صلى الله عليه وسلم طاف في حجة في الوداع على طاف بعير وضع في حجة

يستلم م الركن ب حدثنا ن ح مصرف بن ع م ر اليامي ن حدثنا يونس يعني ا بن بكير حدثنا ابن إ س ح ا ق حدثني محمد بن جعفر بن ز ب ي ر عن عبيد الله بن عبد الله بن أ ب ي ثور عن ص ف ي ة بنت ش ي ب ة قال ت لما اطمان رسول الله صلى الله عليه وسلم ب م ك ة عام الفتح طاف على بعير يستلم الركن بمحجن في يده قال ت وانا انظر اليه حدثنا هارو

ابن عبدالله ابن رافع المعنى ومحمد قال حدثنا ابو عاقم عن معروف يعني ابن خربوذ المكي حدثنا ابو الطفيل قال ر أ ي ت النبي صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت على راحلته يستلم ر ك ن بمسجنه ثم يقبله زاد ابن رافع ثم خرج الى الصفى والمروة فضاف سبعا على راحلته حدثنا احمد محمد حدثنا ثم حنبل يحيى عن ابن عن خرج على

ق جريه اخبرني أ ب و الزبير أ ن ه سمع جابر بن عبد الله يقول طاف النبي صلى الله عليه وسلم في ح ج ة الوداع على راحلته بالبيت وبالصفا والمروه ليراه الناس وليشرف و ل ي س أ ل و ه ف إ ن الناس غشوه

حدثنا مسدد حدثنا خالد بن عبد الله حدثنا يزيد بن أ ب ي زياد عن ع ك ر م عن ابن عباس أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم م ك ة وهو يشتكي فطاف على ر ح ل ت ه كلما أ ت ى على ر ك ن استلم الركن بنسجن فلما فرغ من طوافه أ ن ا خ فصلى ركعتين

في ابي سلم عن ام س ل م ة زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت شكوت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم اني اشتكي

طوفي من وراء الناس وأنت من الناس راتبة قال فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ يصلي إ ل ى جنب البيت وهو ي ق ر أ بطور وكتاب م ص ط و ر حدثنا محمد بن كثير أ خ ب ر ن ا سفيان عن ابن جريح عن ابن يعلى عن يعلى قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم مطبعا ببرد اخطر

بالله ابن ع ث م ا ن ابن خذيم ع ن ت ع د بن ج ب ي عباس عن ا ن ع ب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه اعتمروا من الجيران فرملوا بالبيت وجعلوا ارديتهم تحت اباطهم قد قذفوها على ع و ا ت ق ه م اليسرى حدثنا ابو سلمة موسى بن اسماعيل حدثنا حماد حدثنا ابن الغنوي عن لابن ابو اسماعيل ابو عاصم ابو عباس موسى سلمة الطفيل قال قلت لابن عباس يزعم قوم

ان رسول الله رسول وسلم صلى الله عليه قال د رمل ب ب ي ت وان ذلك سنة ذلك قال صدقوا وكذبوا قال و صدقوا وما كذبوا صدقوا قد رمل رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذبوا ليس ب س ن ة ان قريشا ق ا ل ا ل زمن الحديبيه دعوا محمدا واصحابه حتى يموتوا موت النغر مرد ف م ا فالحوه على يجيئوا العام من المقبل في

وقيموا أيام بمكة ثلاثة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ل أ ص ح ارملوا ب ه بالبيت ث ل ا ث ة و ل ي س بسنة قلت يزعم قومه أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف بين الصفا والمروه على بعيره و أ ن ذلك س ن ة فقال صدقوا و ك ذ ب قلت ما صدقوا وما ك ذ ب ق ا ل

صدقوا ا ط ا ف رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الصفا و ا ل م ر و على بعيره وكذبوا ليس بسنه كان الناس لا يدفعون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ي ص ر ف و ن عنه فطاف على بعير ليسمعوا كلامه وليروا مكانه ولا تناله أ ي د ي ه م حدثنا مسدد حدثنا حماد بن زيد عن أ ي و ب عن سعيد بن جبير أنه حدث عن ابن حدث عباسم

قال قدم المشركون ل صلى الله عليه ل ه و س مكة وهنتهم حمى م وقد فقال يسر ا ل انه يقدم عليكم قوم قد وهنتهم الحمى ولقوا منها شرا فاطلع الله سبحانه نبيه صلى الله عليه وسلم على ما قالوه فامرهم ان يرملوا الاشواق ا ل ث ل ا ث ة وان يمشوا بين الركنين فلما ر ع و ه م رمل قالوا هؤلاء الذين الحم ان ذكرتم

وما قال, قال سمعت عمر بن الخطاب يقول فيما الرمضان اليوم

ونسى ا ل ك ش ف ع المناكب الله ا ل وقد أطأ إ ل ا م و ن ف الكفر و أ ث ل ه مع ذلك لا ن د ع شيئا كنا نفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا مسدد حدثنا عيسى بن يونس حدثنا عبيد الله بن أ ب ي زياد عن القاسم عن عائشه ة قال قال ا رسول ل ل صلى الصفى الله عليه وسلم إنما جعل الطواف بالبيت وبين والمروة الجمار ل إنما وبين ورمو إ قال م ة ذ ك

حدثنا محمد بن سليمان ا ل أ ن ب ا ر ي حدثنا يحيى بن سليم عن ابن خثيم عن أ ب ي الطفيل عن ابن عباس أ ن النبي صلى الله عليه وسلم إ ذ طبع فاسلم وتبر ثم رمل ث ل ا ث ة أ ط و ا ر كانوا إ ذ ا بلغوا ر ك ن اليماني وتغيبوا من قريش مشوا ثم يطلعون عليهم يرملون تقول قريش كأنهم

حدثنا حماد أ خ ب ر ن ا عبد الله بن عثمان بن خثيم عن أ ب ي الطفيل عن ابن عباس أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم و أ ص ح ا ب ه اعتمروا من الجيران رملوا بالبيت ث ل ا ث ة ومشوا أ ر ب ع ة حدثنا أ ب و كامل حدثنا سليم بن أ خ ض ر حدثنا عبيد الله عن نافع أ ن ابن عمر رمل من الحجر إ ل ى الحجر وذكر أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك

حدثنا مسدد حدثنا عيسى بن يونس حدثنا ابن جريج عن يحيى بن عبيد عن أ ب ي عن عبد الله بن السائد قال

سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما بين الركنين ربنا آ ت ن ا في الدنيا ح س ن ة وفي ا ل آ خ ر ة ح س ن ة وقنا عذاب النار حدثنا قتيبة بن سعيد يأقوب موسى بن عقبة عن ناس عن ابن عمر أن رسول الله, صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف في الحج

ث ل ا ث ة أ ط و ا ر ويمشي أ ر ب ع ة

ثم يصلي لسجدتين حدثنا ابن, ابن ا ل سفيان ر ح و ا ل ض عن ا س ف ي الزبير ن عن عن عبد الله بن باباه عن جبير بن مطعم يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمنع أ ح د ا يطوف بهذا البيت ويصلي أ ي س ا ع ة شاء من ليل أ و نهار قال قال الفضل إن رسول الله صلى الله رسول صلى عليه وسلم إن

يا بني عبد مناف لا تمنع أ ح د ا حدثنا أ ح م د بن حنبل حدثنا يحيى عن ابن ج ع ي ت قال أ خ ب ر ن ي أ ب و الزبير قال سمعت جابر بن عبد الله يقول لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصفى والمروة إلا طوافا واحدا طوافه الأول حدثنا بن سعيد حدثنا مارك يطف بين قصيبة سعيد طوافا طوافه أصحابه واحدا حدثنا حدثنا ابن شهاب بن بن أنس عن أبن شهاب

عن ع ر و ة عن ع ا ئ ش ة أ ن أ ص ح ا ب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين كانوا معه لم يطوفوا حتى رموا الجمره حدثنا الربيع سليمان المؤذن الشافعي

ك ا ن س ف ي ا ن ربما ا ق ل عن ع ط ا ء عن عائشة و ر ب م ا قال على ن أن عطاء ا ن ب ي ص ل ا ل ل ه ع ل ي ه و س ل م ق ا ل ل ع ا ئ ش ة رضي ا ل ل ه عنه ح د ث ن ا عثمان بن أ ب ي شيبة ح د ث ن ا ج ر ي ر بن عبد ا ل ح م ي د ع ن يزيد أبي ز بن ا د عن م ج ا ر ي ع ب د ا ل ر ح م ن بن صفوان ق ا ل ل م ا ف ت ح رسول ا ل ل صلى الله ه ع ل يوسف ه ل م م ك الثقفي وكان الساري على الطريق

فلانظرن كيف يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلقت فرايت النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج من الكعبه هو واصحابه وقد استلموا البيت من الباب الى الحطيب وقد وضعوا حدودهم على البيت ورسول الله صلى الله عليه وسلم وصفهم حدثنا مسدد حدثنا عيسى بن يونس حدثنا المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن ابيه قال طفت

قال فلما جئنا دبر الكعبه قلت الا تتعوذ قال نعوذ بالله من النار

ثم مضى حتى سلم الحجر و أ ق ا م بين الركن والباب فوضع صدره وجهه وذراعيه وكفيه هكذا وبسطهما بسطا ثم قال هكذا ر أ ي ت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسر حدثنا يحيث حدثنا السائب بن عمر حدثني محمد عبيد نسعيد عبد الله بن السائب عن حبيب أنه كان يقود بن بن بن بن بن عن أنه كان الله السائب المخزومي الله السائب عباس عباس عمر عمر حبيب بن ميسر

فيقول ي يلي الركن الذي يلي الحجر مما يلي ي م مما ركم مما ه عند الشخصة ثالثة الحجر الباب ف ق له ابن عباس انبئت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي ها هنا فيقول نعم فيقوم فيصلي حدثنا القعنبي عن م ا ل ك عن هشام بن ع ر و ة وحدثنا ابن سرح حدثنا ابن وهب عن م ا ل ك عن هشام بن ع ر و ة عن ابيه انه قال قلت لعائشة زوج النبي صلى الله عليه زوج

قال عليه الصلاه والسلام ارايت قول الله تعالى ان الصفا والمروه من شعائر الله فما ارى على احد شيئا الا يتطوف بهما قالت عائشه كلا لو كان كما تقول كان فلا جناح عليه ان لا يتطوف بهما انما انزلت هذه الايه في الامصار

ويتحرجون أ ن يطوفوا بين الصفا و ا ل م ر و ة فلما جاء ا ل إ س ل ا م س أ ل و ا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك ف أ ن ز ل الله تعالى إ ن الصفا و ا ل م ر و ة من شعائر الله حدثنا مسدد حدثنا خالد بن عبد الله حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن عبد الله بن بن عن بن أن رسول الله إسماعيل الله الله الله اعتمر طراف بالبيت المقام رسول صلى عليه وسلم اعتمر بالبيت وصلى خلف أبي أبي أوفى

ركعتين يستره ومعه من من الناس ف قال ي ل لعبد لا ه أدخل رسول ل ل صلى الله عليه وسلم الكعبة قال لا ه حدثنا سليم بن المنتصر اخبرنا إ س ح ا ق بن يوسف اخبرنا شريك عن اسماعيل بن ابي خالد قال

سمعت عبد الله بن أ ب ي أ و ف ى بهذا الحديث زاد ثم أ ت ى ا ل ص ف ى و ا ل م ر و ة فسعى بينهما سبعا ثم حلق راسه حدثنا ا ل ن ف ي ر ي حدثنا زهير حدثنا عطاء بن السائب عن كثير بن جهمان أنا أبا أراك أمشي رأيت ابن بين عبدالرحمن إني والناس يسعون إن رجلا قال لعبدالله الصفى والمروة يا أبا اني اراك تمشي والناس يسعون قال عمر رسول الله صلى الله عليه فقد تمشي

وسلم يمشي وإن أسعى فقد رأيت رسول وسلم وأنا أسعى يسعى الله صلى الله عليه يمشي رأيت شيء كبير فقد حدثنا عبد الله بن محمد النخيلي وعثمان بن ابي ش ي ب ة وهشام بن عمار وسليمان بن عبد الرحمن الدمشقيان وربما زاد بعضهم على بعض

ج ا فقلت ل فلما ا ن ه ي ن انا إليه سأل ع ل ق و محمد ت انتهى فقلت ى أنا إليه ح م بن علي بن حسين ف أ ه و ى بيده إ ل ى ر أ س ي فنزع زر ا ل أ ع ل ى ثم نزع زر ا ل أ س ف ل ثم وضع كفه بين ثديين و أ ن ا يومئذ غلام شاب فقال مرحبا بك و أ ه ل ا يا ابن أ خ ي

فقال صلى الله عليه وسلم ى وجاء وقت الصلاه فقام في نساجه ملتحفا بها يعني ثوبا ملفقا كلما وضعها على منكبه رجع طرفاها إ ل ي ه من صغرها فصلى بنا ولداؤه الى جنبه على المشجب فقلت اخبرني عن حجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بيده فعقد تسعا ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم

مكث تسع سنين لم يحج ثم أ ذ ن في الناس في العاشر أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج

فقدم ا ل م د ي ن ة بشر كثير كلهم يلتمس أ ن ي أ ث م برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل ب ن ث ل عمله فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرجنا معه حتى أ ت ي ن ا ذ ا ل ح ل ي ف ة فولدت أ ث ن ا ء بنت عميس محمد بن أ ب ي بكر ف أ ر س ل ت إ ل ى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أ ص ن ع فقال اغتسلي واستغفري بثوب

فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ثم ركب القصواء حتى إ ذ ا استوت به ناقته على البيداء قال جابر نظرت إ ل ى مد بصري من بين يديه من راكب وماش وعن يمينه مثل ذلك وعن يساره مثل ذلك ومن خلفه مثل ذلك ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أ ظ ه ر ن ا وعليه ينزل ا ل ق ر آ ن

وهو يعلم تاويله فما عمل به من شيء عملنا به ف أ ه ل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إ ن الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك و أ ه ل الناس بهذا الذي يهلون به فلم يرد عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا منه ولزم ا رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته قال

قال جابر لسنا ننوي إ ل ا الحج لسنا نعرف العمره حتى إ ذ ا أ ت ي ن ا البيت معه استلم ا ل ر ف ن فرمل ثلاثا ومشى أ ر ب ع ة ثم تقدم إ ل ى مقام إ ب ر ا ه ي م ف ق ر أ واتخذوا من مقام إ ب ر ا ه ي م مصلى فجعل المقام بينه وبين البيت قال فكان أ ب ي يقول قال ابن فيل وعثمان

ولا أعلمه ذكره إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سليمان ولا أ ع ل م ه إ ل ا قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ي ق ر أ في الركعتين قل هو الله أ ح د وقل يا أ ي ه ا الكافرون ثم رجع إ ل ى البيت فاستلم الركن ثم خرج من الباب إ ل ى الصفا فلما دنا من الصفا ق ر أ إ ن الصفا و ا ل م ر و ة من شعائر الله ن ب د أ بما ب د أ الله به

ف ب د أ بالصفا فرقي عليه حتى ر أ ى البيت فكبر الله ووحده وقال

فصنع على المروه مثلما صنع على ا ل ط ف ا حتى إ ذ ا كان آ خ ر الطواف على المروه قال إ ن ي لو استقبلت من أ م ر ي ما استدبرت

لم أ س ق ي ا ولجعلتها ع م ر عمر فمن فليحلل فحل منكم معه كلهم كان الناس هديا وليجعلها ليس و ق ص ر و ا إلا النبي صلى ل ا ل ه عليه وسلم و م ن كان م ع ه هديا ف ق ا م تراقة النجوع فقال يا رسول الله أ ر ع ى من هذا أ م ب ا ل أ ب د فشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ص ا ب ع ه في ا ل أ خ ر ى ثم قال دخلت ا ل ع م ر ة في الحج هكذا

مرتين لا بل ل أ ب د أ ب د لا بل ل أ ب د أ ب د قال

وقدم علي رضي الله عنه من اليمن ببدن النبي صلى الله عليه وسلم فوجد ف ا ط م ة رضي الله عنها ممن حل ولبست ثيابا ط ب ي غ ا و ا ك ت ح ل ت فانكر علي ذلك عليها وقال من أ م ر ك بهذا فقالت أ ب ي فكان علي يقول بالعراق ذهبت إ ل ى رسول الله صلى الله عليه وسلم محرشا على ف ا ط م ة في ا ل أ م ر الذي صنعته مستخفيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم

الله الذي عليها عليه وسلم في الذي ذكرت عنه ذلك عنه فأخبرته في أني ف ذكرت أنكرت قال إن أبي أمرني أبي بهذا فقال صدق ت صدق ت ماذا قلت حين فرط الحج قال قلت اللهم إ ن ي أ ه ل بما أ ه ل به رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

فإن معي فلا معي الهدي تحلل قال وكان ج م ا ع ة الهدي الذي قدم به ع ب ي من اليمن والذي أ ت ى به النبي صلى الله عليه وسلم من ا ل م د ي ن ة م ئ ة فحل الناس كلهم وقصروا إ ل ا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي قال فلما كان يوم ا ل ت ر و ي ة ووجهوا الى منى اهلوا بالحج فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم

ص ل ى ب م ن ا الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس و أ م ر ب ق ب ة له من شعر فضربت ب ن م ر ة فصار رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تشف قريش أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم واقف عند المشعر الحرام

ب ا ل ل م فاجاز ة ك م كان القريش تصنع في ه ل ي ة ف أ ج ا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أ ت ى ع ر ف ة فوجد ا ل ق ب ة قد ضربت له بنمره فنزل بها حتى إ ذ ا زاغت الشمس أ م ر بالقصواء فرحلت له فركب حتى أ ت ى بطن الوادي فخطب الناس فقال إ ن دماءكم و أ م و ا ل ك م عليكم حرام

كحرمه يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا أ ل ا إ ن كل شيء من أ م ر الجاهليه تحت قدمي موضوع ودماء الجاهليه موضوعه ع وأول أ دم ض

دماؤنا د م قال عثمان دم ابن ر ب ي ع ة وقال سليمان دم ر ب ي ع ة ا بن الحارث بن عبد المطلب وقال بعض هؤلاء كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هديه وربى الجاهليه موضوع و أ و ل ربا أ ض ع ه ربانا ر ب ا عباس بن عبد المطلب ف إ ن ه موضوع كله اتقوا الله في النساء

وان لكم عليهن ان لا يوطئن فوشكم احدا تكرهون فان فعلن فاضربوهن ضربا غير مبرح ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف واني قد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده ان اعتصمتم به كتاب الله وانتم مسؤولون عني فما انتم قائلون قالوا

نشهد أ ن ك قد بلغت و أ ز ي ت ونصحت ثم قال ب أ ص ب ع ه السبابه يرفعها إ ل ى السماء وينكبها إ ل ى الناس اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد ثم أ ذ ن بلال ثم أ ق ا م فصلى الظهر ثم أ ق ا م فصلى العصر ولم يصل بينهما شيئا ثم ركب القصواء حتى أ ت ى الموقف فجعل بطن ا ق ت ه القصواء إ ل ى الصخرات

وجعل حبل المشاه بين يديه فاستقبل ا ل ق ب ل ة فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت ا ل ص ف ر ة قليلا حين غاب القرص و أ ر د ف أ س ا م ه خلفه فدفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شنق للقصواء الزمام حتى إ ن ر أ ت ه ا ليصيب مورك رحله وهو يقول بيده اليمنى

ا ل س ك ي ن ة أ ي ه ا الناس ا ل س ك ي ن ة أ ي ه ا الناس كلما أ ت ى حبلا من الحبال أ ر ق ى لها قبيلا حتى تصعد حتى أ ت ى ا ل م ز د ل ف ة فجمع بين المغرب والعشاء

ب أ ذ ا ن واحد و إ ق ا م ت ي ن قال عثمان ولم يسبح بينهما شيئا ثم اتفقوا ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر فصلى الفجر حين تبين له الصبح قال سليمان بنداء و إ ق ا م ة ثم اتفق و ا ثم ركب القصواء حتى أ ت ى المشعر الحرام فرقي عليه قال عثمان وسليمان ف س ق ب ل القبله ة فحمز الله و ك ب ر

وهل له زاد عثمان ووحده فلم نزل واقفا حتى اسخر ج د ا ثم دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ان تطلع الشمس واردف الفضل ابن عباس وكان رجلا حسن الشعر ابيض وثيما فلما دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم مر الزعر

الفضل ينظر فوضع ر الله الله يده على وجه الفضل وصرف الفضل وجهه الى الشق الاخر وحول رسول الله صلى الله عليه وسلم يده ي إ ل ى الشق الاخر وصرف الفضل وجهه الى الشق ر ر ة الاخر س

ح و ي ا ت يكبر مع ل صلى ح الله عليه وسلم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم الى المنحر فنحر بيده ثلاثا وستين وامر عليا فنحر ما غبر يقول ما بقي و أ ش ر ك ه في ه د ي ة ثم امر من كل ب د ن ة ل ب ض ع ة فجعلت في قدر فطبخت ف أ ك ل ا من لحمها وشربا من م ر ق ه ا قالت

سليمان ثم ركب ثم ركب أطاب صلى فقال الظهرة وهم س انزعوا بني عبد المطلب فلولا أ ن يغلبكم الناس على ث ق ا ي ت ك م لنزعت معكم فناولوه دلوا فشرب منه حدثنا

بجمع بأذان واحد ولم يسبح قال ابو داود هذا الحديث اسنده حاكم بن اسماعيل في الحديث الطويل ووافق حاكم بن اسماعيل

ابن س م عن ي ل على ا محمد ب ن ع ل ي ا ل ج عن ف ي ع جعفر عن ابيه عن جابر الا انه قال فصلى المغرب و ا ل ع ت م ة باذان و ع ق ا م حدثنا احمد بن حنبل حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا جعفر حدثنا ا ب ي عن جابر قال

ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم قد نحرت هاهنا و م ن ا كلها منحر ووقف ب ع ر ف ة فقال قد وقفت هاهنا وعرفه كلها موقف و ق ف ب ا ل م ز د ل ف ة فقال قد وقفت هاهنا و م ز د ل ف ة كلها موقف حدثنا مسدد حدثنا حفظ بن غياث عن جعفر باسناده

فانحروا في رحالكم حدثنا يعقوب بن ابراهيم حدثنا يحيى بن سعيد القفقان

عن جعفر حدثني أ ب ي عن جابر فذكر هذا الحديث و أ د ر ج في الحديث عند قوله واتخذوا من مقام إ ب ر ا ه ي م مصلى قال ف ق ر أ فيهما بالتوحيد وقل يا أ ي ه ا الكافرون و قال فيه قال علي رضي الله عنه ب ا ل ك و ف ة قال أ ب ي هذا الحرف لم يذكره جابر فذهبت محرشا وذكر ق ص ة ف ا ط م ة رضي الله عنها

حدثنا هنال عن ابي م ع ا و ي ة عن هشام بن ع ر و ة عن ع ا ئ ش ة قال كانت قريش ومن دان ب ي ن ه ا يقفون ب ا ل م ز د ل ف ة وكانوا يسمون الحمص وكان سائر العرب يقفون ب ع ر ف ة قال فلما جاء الاسلام امر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم ان ي أ ت ي عرفات فيقف بها ثم يفيض منها فذلك

ذلك قوله تعالى ثم افيضوا من حيث افاض الناس حدثنا زهير بن حرب حدثنا الاحوث بن جواب الطبي حدثنا عمار بن رزيق عن سليمان الاعمح عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس قال صلى صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم

حدثنا أ ح م د بن إ ب ر ا ه ي م حدثنا إ س ح ا ق ا ل أ ز ر ق عن سفيان عن عبد العزيز بن رفيع قال س أ ل ت أ ن س بن مالك قلت أ خ ب ر ن ي بشيء عقلته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ي ن صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر يوم ا ل ت ر و ي ة فقال بالمنى قلت أ ي ن صلى العصر يوم النفر قال بالافضح ثم قال افعل كما يقول

ح د ث ن ا أحمد بن ب ن ل حدثنا ي ع ق و ب ح د ث ن ا أبي عن ابن إسحاق حدثني نافا عمر ن ابن ع قال غدا رسول الله صلى الله عليه وسلم من منى حين ط ل الصبح ص ب ي ح ة يوم عرفه حتى أ ت ى عرفه فنزل بنمره و ي الذي ينزل صليات منزل الإمام وسلم كان عند صليات الظهر راح رسول الله صلى الله عليه إذا راح به بعرفة حتى

س ل م مهجرا فجمع بين الظهر والعطش ثم خطب الناس ثم راح فوقف على الموقف من عرق حدثنا احمد بن حنبل حدثنا وكيع حدثنا نافع بن عمر عن سعيد بن حسان عن ابن عمر قال لما أن قتل الحجاج ابن الزبير ارسل الى ابن عمر أي ساعة كان رسول الله عمر ان ابن ابن كان زبير اية ساعة

صلى الله عليه وسلم يروح في هذا اليوم قال إ ذ ا كان ذلك رحنا فلما أ ر ا د ابن عمر أ ن يروح قالوا

ل م تزغ الشمس قال أ ز ا غ ت قالوا لم تزغ أ و زاغت قال فلما قالوا قد زاغت ارتحل حدثنا هنال عن ابن أ ب ي زائده حدثنا سفيان بن ع ي ي ن ة عن زيد بن أ س ل م عن رجل من بني ضمره عن أ ب ي ه أ و عمه قال ر أ ي ت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر ب ع ر ف ة

حدثنا مسدد حدثنا عبد الله بن ج ا و و د عن سلمه بن نبيط عن رجل من الحي عن أ ب ي ه نبيط أ ن ه ر أ ى النبي صلى الله عليه وسلم واقفا ب ع ر ف ة على بعير أ ح م ر يسقط حدثنا هند ا بن ا ل س ر ي وعثمان بن أ ب ي ش ي ب ة قالا حدثنا وكيع عن عبد المجيد قال

حدثني العزاء بن خالد بن ه و د ة قال ه ن ا د عن عبد المجيد أ ب ي عمرو قال حدثني خالد بن العزاء بن هودو قال ل الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس عليه عرفة على وسلم يوم قال ر ا ب ي ن

حدثنا عبد ابن ل م ج ي د أ و عمر ع العداء ب نفيل صالد حدثنا ابن بمعنى حدثنا سفيان عن عمر يعني ابن دينار عن عمر بن عبد الله بن فطوان عن يزيد بن شيبان قال فقال أثانى ابن مربع الأنصاري ونحن بعرفة في مكان يباعده عن الإمام فقال أما الله الله رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن عن إني مربع بعرفة عمر في

إليكم فإنكم إرث إرث إبراهيم يقول لكم طفوا على مشاعركم فإنكم على إرث من إرث أبيكم مشاعركم من طفوا حدثنا محمد بن كثير حدثنا سفيان عن ا ل أ ع م ش و حدثنا وهب بن بيان حدثنا ع ب ي د ة حدثنا سليمان ا ل أ ع م ش المعنى عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس قال أفاض الله الله عرفة الله الله رسول وسلم وعليه صلى عليه من

السكينة ورديفه أسامة وقال ر د ي ه ورديفه السكينة أسامة أ ي ه ا الناس عليكم ب ا ل س ك ي ن ة ف إ ن البر ليس ب إ ي ج ا ف الخير و ا ل إ ب ل قال

فما ر أ ي ت ه ا ر ا ف ع ة يديها ع ا د ي ة حتى أ ت ى جمعا زاد وهب ثم أ ر د ف الفضل ب ن العباس وقال أ ي ه ا الناس إ ن البر ليس به جاف الخيل و ا ل إ ب ل فعليكم ب ا ل س ك ي ن ة قال فما ر أ ي ت ه ا ر ا ف ع ة يديها حتى أ ت ى منها

حدثنا أ ح م د بن عبد الله بن يونس حدثنا زهير و حدثنا محمد بن كثير أ خ ب ر ن ا سفيان وهذا لفظ حديث زهير حدثنا إ ب ر ا ه ي م بن ع ق ب ة أ خ ب ر ن ي قريش أ ن ه س أ ل أ س ا م ة بن زيد قلت أ خ ب ر ن ي كيف فعلتم أ و صنعتم ع ش ي ة ردفت رسول الله صلى الله عليه و سلم قال

جئنا الشعب الذي ينيخ الناس فيه ل ل م ع ر ض فاناخ رسول الله صلى الله عليه وسلم ناقته ثم بال وما قال زهير أ ه ر ا ق الماء ثم دعا بالوضوء ف ت و ض أ وضوءا ليس بالبالع جدا قلت يا رسول الله الصلاه قال الصلاه أ م ا م ك قال فركب حتى قدمنا المزدلف ة ف أ ق ا م المغرب ثم أ ن ا خ الناس في منازلهم ولا

وصلى ثم حل الناس زاد محمد في حديثه قال قلت كيف فعلتم حين أ ص ب ح ت م قال رجفه الفضل وانطلقت أ ن ا في سباق قريش على رجليه حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا يحيى بن حدثنا الرحمن عبد زيد عبيد عبيد بن بن آذان سفيان عن عبد الرحمن بن عياش عن بن علي عن عياش ا علي ل ل عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي رافع قال

ثم أ ر د ف ا س ا م ة فجعل يعنق على ناقته والناس يضربون ا ل إ ب ل يمينا وشمالا لا يلتفت اليهم ويقول أستكينة السكينه ا ا الشم القعنبي عن مالك ايها عروة الناس عليه وسلم يسير في حجة الوداع حين

قال كان يسير العنق ف إ ذ ا وجد ف ج و ة النص قال إ ش ا م النص فوق العنق حدثنا أ ح م د بن حنبل حدثنا يعقوب حدثنا أ ب ي عن ابن إسحاق

حدثني إ ب ر ا ه ي م بن ع ق ب ة عن ك ر ي ب مولى عبد الله بن عباس عن اسامه عبد الله بن م ل م م ل عن, عن و س عقبة عن كريب مولى ل ل عبد ا بن عباد عن أسامة بن أسامة زيد أ ن ه سمعه يقول

دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من ع ر ف ة حتى إ ذ ا كان بالشعر نزل فبال فتوضا ولم ي س ب غ الوضوء

ق ل ت له ا ل ص ل ا ة فقال ا ل ص ل ا ة أ م ا م ه فركب فلما جاء ا ل م ز د ل ف ة نزل ف ت و ض أ ف أ س ب غ الوضوء ثم أ ق ي م ت ا ل ص ل ا ة فصلى المغرب ثم أ ن ا س كل إ ن س ا ن بعيره في منزله ثم أ ق ي م ت العشاء فصلاها ولم يصل بينهما شيئا حدثنا عبد عبد بن مسلمة عن نالك عن ابن شهاب عن سالم بن الله شهاب سالم الله عن عبد الله بن مسلمة الله, بن عبد الله بن عبد

أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى المغرب والعشاء بالمزدلفه جميعا

حدثنا أ ح م د بن حنبل حدثنا حماد بن خالد عن ابن أ ب ي ذئب عن الزهري ب إ س ن ا د ه ومعناه وقال ب إ ق ا م ة إ ق ا م ة جمع بينهما قال أ ح م د قال وكيع صلى كل صلاه ة بإقامة شيبة بن أبي ب ب حدثنا وحدثنا بن خالد المعنى أخبرنا عثمان حدثنا ا ش وحدثنا محمد ب ن خ ا ل د ا ل م ع عثمان� عن عن ن أخبرنا بن ابن ى أمر أبي ذئب ا ل ز ه

حنبل عن حماد و م ع ن ا قال ب إ ق ا م ة و ا ح د ة لكل ص ل ا ة ولم يناد في ا ل أ و ل ى ولم يسبح على إ س ر و ا ح د ة منهما قال مخلد لم يناد في و ا ح د ة منهما حدثنا محمد بن كثير حدثنا سفيان عن أ ب ي إ س ح ا ق عن عبد الله بن مالك قال

صليت مع ابن عمر المغرب ثلاثا والعشاء ركعتين فقال له مالك بن الحارث ما هذه ا ل ص ل ا ة قال

صليتهما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المكان ب إ ق ا م ة و ا ح د ة حدثنا محمد بن سليمان ا ل أ ن ب ا ر ي حدثنا إ س ح ا ق يعني ابن يوسف عن شريك عن أ ب ي إ س ح ا ق عن سعيد بن جبير وعبد الله بن مالك قالا صلينا مع ابن عمر ب ا ل م ز د ل ف ة المغرب والعشاء ب إ ق ا م ة واحده ة فذكر معنا حديث بن كثير معنا بن حديث ح د

قالت ا خ ا ابن العلاء حدثنا ابو اسامه عن إ س م ا ع ي ل عن ابي إ س ح ا ق عن سعيد بن جبيع قال افضلنا مع ابن عمر فلما بلغنا جمعا صلى بنا المغرب والعشاء باقامه واحده ثلاثا واثنتين فلما انصرف قال لنا ابن عمر هكذا صلى بنا رسول الله

صلى الله عليه وسلم في هذا المكان حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن ش ع ب ة حدثني س ل م ة بن كهيل قال

ر أ ي ت سعيد بن جبير أ ق ا م بجمع فصلى المغرب ثلاثا ثم صلى العشاء ركعتين ثم قال شهدت ابن عمر صنع في هذا المكان مثل هذا وقال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع مثل هذا في هذا المكان حدثنا حدثنا أبو الأحوط حدثنا مقدد بن عن أبيه قال مع ابن عمر من قال عرفات سليم مع عمر أبو أشعش أبيه أقبلت إلى

فلم يكن يفتر م يكن قال ت ك ب ي ر واخبرني علاج بن ع م ر بمثل حديث أ ب ي عن ابن عمر قال فقيل لابن عمر في ذلك

فقال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا حدثنا مسدد أ ن عبد الواحد بن زياد و أ ب ا ع و ا ن ة و أ ب ا م ع ا و ي ة حدثوهم عن ا ل أ ع م ش عن ع م ا ر ة عن عبد الرحمن بن يزيد عن ابن مسعود قال ما ر أ ي ت رسول الله صلى الله عليه وسلم

صلى ص ل ا ة إ ل ا لوقتها إ ل ا بجمع ف إ ن ه جمع بين المغرب والعشاء بجمع وصلى ص ل ا ة الصبح من الغد قبل وقتها

حدثنا أ ح م د بن حنبل حدثنا يحيى بن آ د م حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن عياش عن زيد بن علي عن أ ب ي ه عن عبيد الله بن أ ب ي رافع عن علي قال فلما أ ص ب ح يعني النبي صلى الله عليه وسلم ووقف على قزح فقال هذا قزح وهو الموقف وجمع كلها موقف ونحرتها هنا ومنن كلها منحر

فانحروا في رحالكم

حدثنا مسدد حدثنا حفص بن غياث عن جعفر بن محمد عن أ ب ي ه عن جابر أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقفت ها هنا ب ع ر ف ة وعرفه كلها موقف ووقفت ها هنا بجمع وجمع كلها موقف ونحرت ها هنا ومنن كلها منحر فانحروا في رحالكم حدثنا الحسن بن علي حدثنا أ ب و أ س ا م ة عن أ س ا م ة بن

زيد عن عطاء قال حدثني جابر بن عبد الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل ع ر ف ة موقف

وكل م ن ا منحر وكل ا ل م ز د ل ف ة موقف وكل فجاج م ك ة طريق ومنحر حدثنا ابن كثير حدثنا سفيان عن أ ب ي إ س ح ا ق عن ع م ر بن ميمون قال قال عمر بن الخطاب كان أ ه ل ا ل ج ا ه ل ي ة لا يفيضون حتى يروا الشمس على س ب ي ر فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم فدفع قبل طلوع الشمس

حدثنا أ ح م د بن حنبل حدثنا سفيان أ خ ب ر ن ي عبيد الله بن أ ب ي يزيد أ ن ه سمع ابن عباس يقول أ ن ا ممن ن قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ل ي ل ة ا ل م ز د ل ف ة في ض ع ف ة أ ه ل ه حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان قال

حدثني س ل م ة بن كهيل عن الحسن العرني عن ابن عباس قال قدمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ل ي ل ة ا ل م ز د ل ف ة و غ ي ر م ت بني عبد المطلب على أ م ر ا ت فجعل يلطخ أ ف خ ا ذ ن ا ويقول ابيني لا ترم ا ل ج م ر ة حتى تطلع الشمس قال أبو د اللطخ و د ا الضرب الليل حدثنا حدثنا حدثنا الوليد عثمان بن بن عقبة أبي شيبة

رحمتنا حمزه الزياف عن حبيب بن ابي ثابت عن عطاء عن ابن عباس قال

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم ضعفاء أ ه ل ه بغلس و ي أ م ر ه م يعني لا يرمون ا ل ج م ر ة حتى تطلع الشمس حدثنا بن عبد الله حدثنا الضحار النحف عبد فديك عثمان بن ابن عن يعني ابن عثمان عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة أنها قال أرسل النبي هارول الله هشام عائشة قال الله الجمرة عليه عروة أرسل فرمت وسلم صلى سلمة ليلة أبي أبي بأم قبل الفجر ثم الفجر

ثم مضت ف أ ف ا ض ت وكان ذلك اليوم اليوم الذي يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم تعني عندها حدثنا محمد بن خلاد الباهلي حدثنا يحيى عن ابن جريج أ خ ب ر ن ي عطاء أ خ ب ر ن ي مخبر عن أ ث ن ا ء أ ن ه ا رمت ا ل ج م ر ة قلت إ ن ا رمينا ا ل ج م ر ة بليل قالت انا كنا نصنع هذا على ع ك د رسول الله

صلى الله عليه وسلم حدثنا محمد بن كثير حدثنا سفيان حدثني أ ب و ز ب ي ر عن جابر قال أ ف ا ض رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه السكينه و أ م ر م

أن يرمو بمثل حدثنا الحذب وأوضع و في ي محذر د مؤمل بن الفضل حدثنا الوليد حدثنا هشام يعني ابن الغاز حدثنا نافع عن ابن عمر أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف يوم يوم قالوا يوم فقال قال في بين التي أي يوم الجمرات محمد النحر الحجة هذا النحر هذا الحج الأكبر حدثنا حجت

قال ا بن يحيى بن فارس ان الحكم بن نافع حدثهم حدثنا شعيب عن الزهري حدثني ق <تصفيق> م ي د بن عبد الرحمن ان ابا ه ر ي ر ة قال

بعثني أ ب و بكر فيمن يؤذن يوم النحر بمنى أ ن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان ويوم الحج الاكبر أ ك ب ر يوم ل والحج ل ن ح ر ا أ الحج حدثنا مستد حدثنا ا مستد م س إ ع يوم ل حدثنا أ ي ب عن ح م د عن النحر ب أبي بكرة عن أبي بكرة ن عن أن ا ب خرب ي عليه في صلى الله عليه وسلم ج ت ت ه فقال إن الزمان قد الزمان ا ا إن د س كهيئته

يوم خلق الله السماوات و ا ل أ ر ض ا ل س ن ة اثنا عشر شهرا منها أ ر ب ع ة حرم ثلاث متواليات ذو ا ل ق ع د ة وذو ا ل ح ج ة والمحرم ورجب مضر الذي بين وشعبان مضر جمادى بين الذي

حدثنا محمد بن يحيى بن فياض حدثنا عبد الوهاب حدثنا أ ي و ب السخياني عن محمد بن سيرين عن ابن أ ب ي ب ك ر عن أ ب ي ب ك ر ة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى قال أ ب و داود سماه ابن عون فقال عن عبد الرحمن بن أ ب ي ب ك ر ة عن أ ب ي ب ك ر ة في هذا الحديث حدثنا محمد بن كثير حدثنا سخيان حدثني بكير بن عطاء

عن عبد الرحمن بن يعمر ا ل ز ي ل ي قال أ ت ي ت النبي صلى الله عليه وسلم وهو ب ع ر ف ة

فجاء ناس أ و نفر من أ ه ل نجد ف أ م ر و ا رجلا فنادى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف الحج ف أ م ر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا فنادى الحج الحج, الحج يوم ع ر ف ة من جاء قبل ص ل ا ة الصبح من ل ي ل ة جمع فتم ح ج أ ي ا م منى ث ل ا ث ة فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه ومن ت أ خ ر

قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال ح ج قال قال قال قال قال قال قال قال ق ا ن قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال

حدثنا ع ا م ر أ خ ب ر ن ي ع ر و ة بن مضرس الطائي قال أ ت ي ت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالموقف يعني بجمع قلت جئت يا رسول الله من جبل طيء أ ك ل ل ت مطيتي و أ ت ع ب ت نفسي والله ما تركت من حبل الا وقفت علي ه فهل لي من حج فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أ د ر ك معنا هذه الصلاه

واتى عرفا قبل ذلك ليلا او نهارا فقد تم حجه

وقضى ت ف ت ه حدثنا أ ح م د بن حنبل حدثنا عبد الرزاق أ خ ب ر ن ا معمر عن حميد ا ل أ ع ر ج عن محمد بن إ ب ر ا ه ي م ا ل ت ي م ي عن عبد الرحمن بن معاذ عن رجل من أ ص ح ا ب النبي صلى الله عليه وسلم قال خطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس بينا ونزلهم منازلهم فقال لينزل المهاجرون ها هنا و أ ش ا ر إ ل ى ميمنه القبله

و ا ل ل ا ن ص ا ر هاهنا واشار الى م ي س ر ة ا ل خ ب ل ة ثم لينزل الناس حولهم حدثنا محمد بن العلاء

حدثنا إ ب ن المبارك عن إ ب ر ا ه ي م بن نافع عن ابن أ ب ي نجيح عن أ ب ي ه عن رجلين من بني بكر قالا ر أ ي ن ا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بين أ و س ط أ ي ا م ا ل ت ش ر ي ف ونحن عند راحلته وهي خ ط ب ة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي خطب بنا م حدثنا محمد حدثنا بن بشار حدثنا أبو عاطم أبو

حدثنا ربيعه بن عبد الرحمن بن حفيظ حدثتني جدتي سراء بنت نبهان

وكانت ربة بيت في الجاهلية بيت ربة في قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الرؤوس فقال أ ي يوم هذا قلنا الله ورسوله أ ع ل م قال أ ل ي س أ و س ط أ ي ا م التشريق قال أبو د ابو و وكذلك د قال عم أ ي الرقاشي حرة إنه خطب أ أيام التشريق ح داود ث ن ه ا ر ن بن ب ع الله حدثنا هشام بن عبد الملك عبد بن

حدثنا عشر حدثني الهرماس بن زياد الباهلي قال ر أ ي ت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس على ناقته العظباء يوم ا ل أ ض ح ى بمنى حدثنا مؤمل يعني ابن الفضل ا ل ح ر ا م ي حدثنا الوليد حدثنا ابن جابر حدثنا سليم بن عامر الكلاعي سمعت أ ب ا امامه يقول

سمعت خ ط ب ة رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى يوم النحر حدثنا عبد الوهاب بن عبد الرحيم الدمشقي حدثنا مروان عن هلال بن عامر المزني حدثني رافع بن عمرو المزني قال ر أ ي ت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس بمنى حين ارتفع الضحى على ب غ ل ة شفاء وعلي رضي الله عنه يعبر عنه

ونحن ا ل ا قاعد وقائم س بين د ث ا حدثنا مسدد ع بامنا د ل و ا ر عن ح ي د الأعرج ع محمد بن ب إ ر ه الله الله عليه ي التيمي عن عبد بن معاذن التيمي م الرحمن معاذن وسلم بمنا قال خطبنا رسول الله صلى عن عبد بن ونحن ففتحت اسماعنا حتى كنا نسمع ما يقول ونحن في منازلنا ف ط ف ق يعلمهم مناسكهم

حتى بلغ الجمار فوضع أ س ب و ع ي ه السبابتين ثم قال ب ح ف ل ح ث ف ثم أ م ر المهاجرين فنزلوا في مقدم المسجد و أ م ر ا ل أ ن ص ا ر فنزلوا من وراء المسجد ثم نزل الناس بعد ذلك حدثنا أ ب و بكر محمد بن خلاد الباهلي حدثنا يحيى عن ابن جريج حدثني حريز أ و أ ب و حريز الشك من يحيى

ا ل ر ح م ن بن ف ا ر و خ ي س أ ل ابن عمر قال إ ن ا نتبايع ب أ م و ا ل الناس ف ي أ ت ي أ ح د ن ا مكه فيبيت على المال ا ل ف ق

أ م ا رسول الله صلى الله عليه وسلم فباس بمنى وظل حدثنا عثمان بن ابي شيبه حدثنا ابن نمير وابو اسامه عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال سأذن العباس رسول أن أجل منه من الله صلى الله ليالي شقايته صلى عليه وسلم أن يبيت بمكة من أجل حدثنا مسدد أن أبا

ح د ي ث أ ب ي م ع ا و ي ة أ س م عن ا ل أ ع م ش عن إ ب ر ا ه ي م عن عبد الرحمن بن يزيد قال صلى عثمان بمنى ا ر ب ع ة فقال عبد الله صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين ومع أ ب ي بكر ركعتين ومع عمر ركعتين زاد عن حصن ومع عثمان صدرا من إ م ا ر ت ه ثم أ ت م ه ا

ز ا د منها هنا عن أ ب ي م ع ا و ي ة ثم تفرقت بكم الطرق فلوجدت أ ن لي من أ ر ب ع ركعات ركعتين متقبلتين قال الاعمش فحدثني معاوية بن قرة عن أشياف بن عبدالله قرة أن عبد الله صلى أربعة

قال فقيل له عبت على عثمان ثم صليت أ ر ب ع ة قال الخلاف شر حدثنا محمد بن العلا ء أ خ ب ر ن ا ابن المبارك عن معمر عن الزهري أ ن عثمان إ ن م ا صلى بمنى أ ر ب ع ة

لأنه على الإقامة أجمع بعد、الحج. حدثنا ه ن ا ل السري عن أ ب ي ا ل أ ح و ص عن ا ل م غ ي ر ة عن إ ب ر ا ه ي م قال إ ن عثمان صلى أ ر ب ع ا ل أ ن ه اتخذها وطنا حدثنا محمد بن العلاء أ خ ب ر ن ا ابن المبارك عن يونس عن ا ل ز ب ر ي ه قال لما اتخذ عثمان ا ل أ م و ا ل بالطائف و أ ر ا د أ ن يقيم بها صلى أ ر ب ع ا قال

ثم الأئمة أخذ به الأئمة بعد حدثنا موسى بن إ س م ا ع ي ل حدثنا حماد عن أ ي و ب عن الزهري أ ن عثمان بن عفان أ ت م ا ل ص ل ا ة ب م ن ا من أ ج ل ا ل أ ع ر ا ب ل أ ن ه م كثروا عام

ليعلمهم أ ن ا ل ص ل ا ة أ ر ب ع حدثنا النفيلي حدثنا زهير حدثنا أ ب و اسحاق حدثني ح ا ر ث ة بن وهب ن الخزاعي وكانت أ م ه تحت عمر فولدت له عبيد الله بن عمر قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم ب م ن ا والناس أ ك ث ر ما كان فصلى بنا ركعتين في ح ج ة الوداع قال أبو داود حارثة بن خزاعة ودارو أبو بن

بمكة. حدثنا إ ب ر ا ه ي م بن مهدي حدثني علي بن مسهر عن يزيد بن أ ب ي زياد أ خ ب ر ن ا سليمان بن عمرو بن ا ل أ ح و ث عن أ م ه قال ر أ ي ت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي ا ل ج م ر ة من بطن الوادي وهو راكب يكبر مع كل ح ف ا ه ورجل من خلفه يستر ف س أ ل ت عن الرجل فقال الفضل بن العباس وازدحم الناس فقال النبي صلى

ا ل ل ه عليه وسلم يا أ ي ه ا الناس لا يقتل بعضكم بعضا و إ ذ ا رميتم ا ل ج م ر ة فارموا بمثل ح ص ن الخزف أبو إبراهيم بن ثور ا خ د ووهب بن بيان قالا

حدثنا ع ب ي د ة عن يزيد بن أ ب ي زياد عن سليمان بن عمرو بن ا ل أ ح و ث عن أ م ه قالت ر أ ي ت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ج م ر ة ا ل ع ق ب ة راكبا و ر أ ي ت بين أ ص ا ب ع ه حجرا فرمى ورمى الناس

حدثنا محمد بن العلاء حدثنا ابن إ د ر ي س حدثنا يزيد بن أ ب ي زياد ب إ س ن ا د ه في مثل هذا الحديث زاد ولم يقم عندها حدثنا القعنبي حدثنا عبد الله يعني ابن عمر عن نافع عن ابن عمر أ ن ه كان ي أ ت ي الجمار في الايام ا ل ث ل ا ث ة بعد يوم النحر ماشيا ذاهبا وراجعا

ويخبر أ ن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك حدثنا أ ح م د بن حنبل حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج أ خ ب ر ن ي أ ب و الزبير سمعت ج ا د ر بن عبد الله يقول ر أ ي ت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي على راحلته يوم النحر يقول لتأخذوا مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي لتأخذوا لا لا حنبل أحج أحمد هذا مناسككم حدثنا بن حدثنا بن بعد

يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال أ خ ب ر ن ي أ ب و الزبير أ ن ه سمع جابر بن عبد الله يقول ر أ ي ت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي على راحلته يوم النحر ضحى

س أ ل ت ابن عمر متى ارمي الجمار قال اذا رمى امامك ف ر م ي فاعت عليه ا ل م س أ ل ة فقال كنا نتحين زوال الشمس فاذا ذ ا ل ت الشمس رميت ن حدثنا علي بن بحر وعبد الله بن سعيد المعنى قال حدثنا عن بن عن الرحمن بن عن عن من ا الله قال ابو خالد الاحمر عن محمد بن اسحاق عن عبد الرحمن بن القاسم عن ابيه عن عائشة بحر محمد وعبد سعيد عبد علي عليه قال أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم خ افاض

وفي خ ر ي و م حين صلى الظهر ثم رجع إ ل ى م ن ا ف م ك ت بها ليالي أ ي ا م التشريح يرمي ا ل ج م ر ة إ ذ ا زالت الشمس كل جمرة حصيات يكبر مع كل حصار ويقف عند الأولى والثانية فيطيل القيام ويتضرع ويرمي الثالثة ولا جمرة مع ويرمي حصار ويتضرع بسبع عند عندها حصيات ويقف يقف

حدثنا حقس بن عمر ومسلم بن ابراهيم المعنى قال حدثنا ش ع ب ة عن الحكم عن ابراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن ابن مسعود قال لما انتهى الى ا ل ج م ر ة الكبرى جعل البيت عن يساره و م ن ا عن يمينه ورمى ا ل ج م ر ة بسبع حصيات وقال هكذا رمى الذي انزلت عليه س و ر ة ا ل ب ق ر ة

حدثنا عبد الله بن م س ل م ة القعنبي عن مالك وحدثنا ابن ا ل س ر ح أ خ ب ر ن ا ابن وهو أ خ ب ر ن ي مالك عن عبد الله بن أ ب ي بكر بن محمد بن عمرو بن حزب عن أ ب ي ه عن ابي البداح بن عاصم عن أ ب ي ه أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لرعاء ا ل إ ب ل في ا ل ب ي ت و ت ة يرمون يوم النحر ثم يرمون الغد ومن بعد الغد بيومين

ويرمون يوم النفر حدثنا مسدد حدثنا سفيان عن عبد الله ومحمد بني ابي بكر عن أ ب ي ه م ا عن أ ب ي البداع بن عديد عن أ ب ي ه أ ن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاء أ ن يرموا يوما ويدعوا يوما حدثنا عبد الرحمن بن المبارك حدثنا خالد بن الحارث حدثنا ش ع ب ة عن ق س ا د ة قال سمعت أ ب ا م ج ل ز يقول

س أ ل ت ابن عباس عن شيء من أ م ر الجمار قال ما أ د ر ي ارماها رسول الله صلى الله عليه وسلم بست أ و بسبع حدثنا مسدد حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا الحجاج عن الزهري عن عمره بنت عبد الرحمن عن ع ا ئ ش ة ق ا ل قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رمى أحدكم جمرة فقد حل له كل شيء إلا العقبة النساء قال رمى جمرة أحدكم أبو حل فقد كل له شيء

ق و داود هذا حديث ضعيف الحجاج لم ير ا ل ز ه ر ي ة ولم يسمع حدثنا القى النبي عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم ارحم المحلقين قالوا والمقصرين قال المحلقين قالوا يا رسول الله والمقصرين قال اللهم ارحم يا رسول الله رسول رسول

و المقصرين قال و المقصرين حدثنا قتيبا حدثنا يعقوب يعني الاسكندراني عن موسى بن ع ق ب ة عن نافع عن ابن عمر أ ن رسول الله صلى الله عليه و سلم حلق ر أ س ه في ح ج ة ا ل و د ا ع

حدثنا محمد بن العلاء حدثنا حفص عن هشام عن, ابن عن انس ب بن مالك أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم رمى ج م ر ة ا ل ع ق ب ة يوم النحر ثم رجع إ ل ى منزله بمنى فدعا بذبح فذبح ثم دعا بالحلاق ف أ خ ذ ب ش ك ر أ س ه ا ل أ ي م ن فحلقه فجعل ي ق س م بين من يليه ا ل ش ع ر ة والشعرتين ثم أ خ ذ ب ش ك ر أ س ه ا ل أ ي س ر فحلقه ثم قال

ها هنا أ ب و ط ل ح ة فدفعه إ ل ى أ ب ي ط ل ح ة حدثنا عبيد بن هشام ابو ل أ ن ع ي م الحلبي وعمرو بن عثمان المعنى قال

حدثنا سفيان عن هشام بن حسان ب إ س ن ا د ه بهذا قال فيه قال للحالق ا ب د أ بشق ا ل أ ي م ن حدثنا نصر بن علي أ خ ب ر ن ا يزيد بن ز ر ي ع أ خ ب ر ن ا خالد عن ع ق م عن ابن عباس أ ن النبي صلى الله عليه وسلم كان ي س أ ل يومنا م فيقول لا حرج ف س أ ل ه رجل فقال

إني حدثنا ل قبل قال ولا قال ولم قال ولا ق ت أمسيت أذبح إذبح أن أرمي إني حرج حرج ح ارمي محمد بن الحسن العتكي حدثنا محمد بن بكر حدثنا ابن جريج قال بلغني عن ص ف ي ة بنت ش ي ب ة بن عثمان قال أ خ ب ر ت ن ي أ م عثمان بنت أ ب ي سفيان أ ن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على النساء حلق إن

ما النساء ا على ل ت قال ص ي ر ح د ن أبو يعقوب ا ب غ د اخبرتني د حدثنا هشام بن يوسف عن ابن عن عبد الحميد بن, جبير بن شيبة عن ابن عن بن بن عن بنت هشام قالت شيبة شيبة جبير يوسف جريج صفية أ ام عثمان بنت أ ب ي سفيان أ ن ابن عباس د قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على النساء الحلق إ ن م ا على النساء التقصير حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا مخلد عثمان بن مياد أبي شيبة

ويحيى بن زكريا بن عن ابن جريد عن بن خالد عن ابن عمر ن ك ر ة ابن خالد ابن عن ع م قال اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ان يحج حدثنا ه ن ا د بن السري عن ابن ابي ز ا ئ د ة حدثنا ابن جريج ومحمد بن اسحاق عن عبد الله بن طاووس عن ابيه عن ابن عباس قال ح ج ة

إ لا ليقطع بذلك أ م ر أ ه ل الشرك ف إ ن هذا الحي من قريش ومن دان دينهم كانوا يقولون إ ذ ا ع ف ل و ب ر

و ب ر أ الدبر و دخل صفر فقد حلت العمره لمن اعتمر فكانوا يحرمون العمره حتى ياتيه ذ الحجه والمحرم حدثنا أ ب و كامل حدثنا أ ب و ع و ا ن ة عن إ ب ر ا ه ي م بن مهاجر عن أ ب ي بكر بن عبد الرحمن أ خ ب ر ن ي رسول مروان الذي أ ر س ل إ ل ى أ م معقل قال ت كان أ ب و معقل حاجا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم فلما قدم قرا

فقالت ام معقل قد علمت أ ن علي ح ج ة فانطلقا يمشيان حتى دخلا عليه فقالت يا رسول الله إ ن علي حجه و إ ن ل أ ب ي معقل بكرا

قال أ ب و م ع ق ل صدقت جعلته في سبيل الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ع ط ه ا فلتحج عليه ف إ ن ه في سبيل الله ف أ ع ط ا ه ا ا ل م ك ر ه فقالت يا رسول الله إ ن ا م ر أ ة قد كبرت و ت ق م ت فهل من عمل يجزئ عني من حجتي قال ع م ر ة في رمضان تجزئ حجه حدثنا محمد بن عوفن حدثنا أحمد بن خالد بن عوفن بن الطائي ا و ل ب ي حدثنا

محمد إسحاق بن عن عيسى بن معقل بن أم معقل عبد عن خزيمة حدثني يوسف الأسد بن عبد الله بن بن أم الله جدته أ م معقل قالت لما حج رسول الله صلى الله عليه وسلم حجه الوداع وكان لنا جمل فجعله أ ب و معقل في سبيل الله و أ ص ا ب ن ا مرض ا النبي الله وهلك أبو معقل وخرج النبي صلى الله عليه وسلم عليه حجه معقل صلى فلما من فرغ جئ

ف ق ا ل يا أ م معقل ما منعك أ ن ت خ ر ج معنا قالت لقد تهيئنا فهلك أ ب و معقل وكان لنا جمل هو الذي نحج عليه فأوصى به أبو في أبو به سبيل الله معقل قال

فهلا خرجت عليه فان الحج في سبيل الله ف أ م ا إ ذ ا ت ت ك هذه ا ل ح ج ة معنا فاعتمري في رمضان ف إ ن ه ا كحجه ة حجة والعمرة فكانت الحج قال هذا ا تقول وقد رسول لي ل ل عمرة

صلى ا ل ل عليه وسلم ه م امراه أدري حدثنا ألي خاصة س د د وحدثنا عبد و ا ا ل ث عن ع م مكر ر الأحول ا ل ل عن بن عبد بن عن ابن عباس ابن ا ق لزوجها أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج فقالت وسلم صلى عليه ل انبأة أ ح ج ن ي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على جملك فقال ما عندي ما أ ح ج ك علي ه قال أ ح ج ن ي على جملك كلانا ذاك قال حبيث فلان ي ي س ب ل ل

عز وجل ف أ ت ى رسول الله صلى الله عليه وسلم و ق ا ل إ ن ا م ر أ ت ي ت ق ر أ عليك السلام و ر ح م ة الله و إ ن ه ا س أ ل ت ن ي الحج م ع ك قال ت أ ح ج ن ي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت ما عندي ما أ ح ج ك عليك قال ت أ ح ج ن ي على ج ن ل ك فلان فقلت ذاك حديثا في سبيل الله فقال أ م ا إ ن ك لو أ ح ج ج ت ه ا عليه كان في سبيل الله قال

و إ ن ه ا أ م ر ت ن ي أ ن أ س أ ل ك ما يعدل ح ج ة معك فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم أ ق ر ئ ه ا السلام و ر ح م ة الله وبركاته و أ خ ب ر ه ا أ ن ه ا تعدل ح ج ة معي يعني عمره في رمضان

القعدة شوال وعمرة في شوال حدثنا النفيدي حدثنا زهير حدثنا أ ب و إ س ح ا ق عن مجاهد قال

سئل ابن عمر كم اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مرتين فقالت ع ا ئ ش ة لقد علم ابن عمر أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اعتمر ثلاثا سوى التي قرنها بحجه الوداع حدثنا ا ل ن ف ي ر ي و ق ت ي ب ة قالا حدثنا د ا و د بن عبد الرحمن العطار عن عمرو بن دينار عن ع ك ر م عن ابن عباس قال

اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ر ب ع عمر ع م ر ة ا ل ح د ي ب ي ة و ا ل ث ا ن ي ة حين ت و ا ط أ و ا على ع م ر ة من قابل و ا ل ث ا ل ث ة من الجعران و ا ل ر ا ب ع ة التي قرن مع حجته حدثنا أبو الوليد وهدبة بن الطيالسي خالد قالا أبو

حدثنا همام عن ق ت ا د ة عن أ ن أن س أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر أ ر ب ع عمر كلهن في ذي ا ل ق ع د ة إ ل ا التي مع حجته قال أبو د ابو د ة م من ا ل داود ولم تضبط عمرة ل د ي ي ة من ا ل ح

م حدثنا ن ن ي في ذي ا ل ع وعمرة مع حجته ح د ع ب داود ل ل أ ه بن حدثنا حماز ا د بن عبد الرحمن حدثني عبد الله بن عثمان بن حسين عن يوسف بن ماهك عن ح ف ق ة بنت عبد الرحمن بن أ ب ي بكر عن أ ب ي ه ا أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعبد الرحمن يا الثنين عبدالرحمن عائشة فأعمرها من فإذا بها الأكمة خبطت أردف من من أختك

فلتحرم ا فانها عمره متقبله حدثنا قتيبه بن سعيد حدثنا سعيد بن مزاحم بن ابي مزاحم حدثني ابي مزاحم عن عبد العزيز بن عبد الله بن اسيد عن محرش الكعبي قال

دخل النبي صلى الله عليه وسلم ا ل ج ع ر ا ن ة فجاء إ ل ى المسجد فركع ما شاء الله ثم أ ح ر م ه ثم استوى على راحلته فاستقبل بطن س ر ه حتى لقي طريق ا ل م د ي ن ة ف أ ص ب ح ب م ك ة كبائر حدثنا ب ي يحيى د حدثنا حدثنا محمد بن إسحا بن بن عن أبان بن صالح وعن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن زكريا صالح مجاهد ابن عباس أبي رسول أن الله

ا ل ن ب ي صلى الله عليه وسلم أ ق ا م في ع م ر ة القضاء ثلاثا حدثنا أ ح م د بن حنبل حدثنا عبد الرزاق أ خ ب ر ن ا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أ ن النبي صلى الله عليه وسلم أ ف ا ض يوم النحر ثم طل الظهر بمنى بن, بن معين المعنى واحد قالا

حدثنا ابن ابي علي عن محمد بن اسحاق

ح د ث ن ا أبو عبيدة بن عبد ا ل ل ه أبيه بن زينب ب عن وعن ن زمعة أمه ت ليلتي م أم سلمة عن ح د ث ا جميعا ذاك عنها ا ن ه ق كانت ل ل ة التي يصير إ ل ي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم مساء يوم ا ل نحن فصار إ ل ي ودخل علي وهب بن ز م ع ة ومعه رجل من آ ل أ ب ي أ م ي ه متقمصين

ا ل ع ل ه ل ص ل و ا ل س ه ل افضت أ ب ا عبد الله قال لا والله يا رسول الله قال صلى الله عليه وسلم انزع عنك القميص قال

فنزعه من ر أ س ه ونزع ط ا ح ب ه قميصه من ر أ س ه ثم قال ولم ا يا رسول الله قال إ ن هذا يوم ر خ ص لكم إ ذ ا أ ن ت م رميتم ا ل ج م ر ة أ ن تحلوا يعني من كل ما حرمتم منه الا النساء ف إ ذ ا أ ن س ي ت م قبل أ ن تطوفوا هذا البيت ف ر ت م حرما كهيئتكم قبل أ ن ترموا ا ل ج م ر ة حتى تطوفوا به حدثنا محمد

ابن بشار حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن ابي الزبير عن ع ا ئ ش ة وابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم اخر طواف